سورة, صفحة في سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أتق الله صفحة 418 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أتق الله ولا تطعي الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظهرون منهن امهاتكم هذا نابع اللائي وتظهرون وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فيخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي وولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتقل الله يا أيها النبي اتقل الله نعم النبي هم اتقل الله يقول له يا أيها النبي يتقل له يعني يستمر على هذا التقوى ولا تطع الكافرين والمنافقين قلنا لكم هذا الآية اللي قلنا لكم كما سابق انهم ان الكفار بيرجعوا الى رسول الله بحيانا وبيقولوا خلاص احنا مستعدين نؤمن ما بلا شيء. تب لنا كذا ولا كذا ولا ما تنادل عن بعض التفليفات ولا تب لنا ميزة كذا فالشريعة يعني حاجة شرعية، يعني يسقط عنهم بعض التثالف ولا نحفظ فهنا غيروا يغيروا بعض الدين ويسلمون منهم بايدخلوا في الدين ويسلموا كثير و... فالله قال لا يطيع الكافرين ولا المنافقين حتى الناس بعضهم تدعم مقدمة يعني قلنا لكم هذا فيه درس للناس جميعا لا كل الزمان يطلبوا درحين ان نغير في بعض الاشياء ولا بعض الأشياء نتنازل عن معتقداتنا ولا عن بعض التشريعات يقول لا يقولوا الناس يرغبوا في ديننا ويدخلوا لا شيء جابه يعني جاء الله به المفروض نتمسك به ولا نرضى ولو رانا لا يقولوا يغنعونا والله يحاولوا يقولوا هذا بينفر الناس ابعدوا هذا الحاجه الى الناس يرغبوا في الدين لا نرضى ما في الدين لان الله قد اعلم وادراب كل شيء ما جابه له داري هو با ينجحه وما هو ناجح فالله العالم ربما انه با بعده با يخرب اكثر فقال يا ايها النبي يبتق الله ولا تطعي الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما الله علم حين كلفك بهذه التكاليف هو داري وشو الانفق هو داري هو با ولا هو داري هو با يأثره ولا لا يقول لك لا اشكال انحنا نترك بعض الاشياء وهم با يمنوا با يسلموا ينفعه بفتدين قال لا الله العظيم، الله عليم، ذا شيء، ما, يمكن... ما يخفى على شيء، منه خلط ولا يمكن زيده ولا نكث ولا حاجة باقي ما هي، هو, باب هو يسأل يسأل يسأل واحد ما قال. إن الله كان علي من حكيم لا تقل أخر الآية ذلحين لا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان علي من حكمة. يعني الله عليم ما هو فايت كل شيء ودارب كل شيء وحكيم كل تصرفاته فيها حكمة ما يمكن يغلط ولا يجيب شيء أنسب من شيء بهذا الأمر وتنع بهذا الأمر إذن ما بشيء لا تغير شيء ما جاء ولا تحاول ولا ترضالها يعني ولا تفكر في هذا الأمر واتبع ما يوحاه إليك ما بالله يجي من عند ربك التبعه ولا أن تتبع غيره لو يقلوه ما يدون إن الله كان بما تعملون خبير قال الله خبير باعمالكم وداري بكم وداري بكل ودارب شيء يعني ما هم الله ما ذراح حين هذا التشريع المعين ولا قال ذلك التكليف المعين ولا الله داري بكل شيء ما بالله اذا ما اتبع ما جاء به الله مهما وش ما أوفه وهذا المفروض كل مؤمن إنه يرضى بما جاء به إلا إذا تأكد من شيء من الله في سبعه ولا يرضى لو يجيوش ما يجيو لا, لا يرجع يرجح له ويقول هذا يسفر مطرعه وما مطرعه فلا واتبع ما يحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيره حتى في تهدد داري وش بتسوه إذا خالفتم وما اتبعت وشيء فإيه فإنكم تعرضوا الأجاب وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا توكل على الله اعتمد على الله هو ذي با ينجح الدعوة هو ذي با كل شيء هو ذي با يحفظك وبا يتبر كله اعتمد على الله أنت نفل ما يقول الله والباقي على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيله. ما يعني يكفي يكفي فلا أنك تتكل عليه وتعتمد عليه ما به غيرك با يتبرك عليه يعني ولا لا ما عندك في حاجة غيرك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم هنا في هذا الآية يقولوا بس يعني به ثلاث نقاط ثلاث نقاط مثلا جاءوا بيقولوا بعض بعضهم بيقولوا الرسول رسول الله معه قلبه قلب يقول كذا وقلب يقول كذا يعني اشتكت وبعض الواقع به بعض المنافقين وبعض ال... يعني غير المسلمين ان فيه ذكاء شديد ذكاء شديد بحيث معه قلبه يعني بس يتعامل معه عدة قضايا حين من شدة ذكاء يشتيق. قال الله و... هذا وحده والثاني انهم بيقولوا ان يعني كان الرجل كان المشركين اذا اشتهوا يطلقوا نسوانهم يحاولوا طلقها طلاق عسر ويشدد فيها بيقول انت عليك ظهر امي بيقول انتي عليك ظهر امي يعني انت بدنكي مثل امي يعني ما عادش ما عدش زاجين ويحرمها ماء ويشتي التشديد في هذا الامر هذا المسألة الثالثة فهنا يعني جعل امرا والثالثة قال أنه يقول إيه النقطة الثالثة كان بيجوبها يعني بي... مثلا باقي يمسك هو يجوبها اسير أثير يجو عندك ورجع كما قاعد قعدت... عندك وبتصرف على وبتسوير كل شيء يعني أثير أو عبد لك يعني وكما جرت عندك كثير برجع يقلوبنا هذا يدعوه ابنك وما هو ابنك فيشتيه هنا ثلاث نقاط فقال هذا ما بتجتمع بيجو ما هو سابري جتمع شيئا يعني لماذا مثلا ما هو سابري جوا قلبين فيجوه في واحد ولا هو سابري جوا الواحدة, الواحدة المرأة الواحدة جي زوجه وأم ولا هو سابري جوا ابنه وما هو ابنه ما هو سابري لأن الشيئين كأنها متنافية ما يمكن ما يمكن يحصل أشياءً كان جماعة في, في في يعني موضوع واحد قال ما يمكن يتم أشياءنا المتناقضة ناوي دي ما وساب ما وساب الجمعة قلبين وش قلبين له؟ واحد يوم يشتي واحد يوم ما يشتى ما سباه الواحد قلب يرغب ده في فعل وقلب ما يرغب ما سباه وقال وين ايه الجمعة قلبين كيف إذا جا القلب ذا يشتى من حاجة والثاني ما يشتى وش الفائدة يعني باجي تعارض تنارض ما هي ثابت والله يوم أه... والله يستوقف القلب اليوم يستوقف الجماعة فجأة يدخل قلب قال ما بشيء القلب في... يعني لانهم يقولونها كان بيقولوا من بعضهم بيقول ما قلب قال ما بشيء هذا ما سابر قلبين. ما يجمع يعني, يعني كان القلبين يعني شخصين ما سابر شخصين في واحد ولا هو سابر يجمعه شخصين في في مرأة إنها أم وانها دوية. يعني يجي على الزوجة أمه وهي زوجة ما هو سافري تمعه ولا سافري تمع شخصين في أحد ابنك ابنة وجو ما هو ابنة ما هو سافر هذا قال أنكرها قال ما جعل الله رجلي من قلبي في جهه ونا قال كذا إلى حتى قلنا مثلا جابها واحد ونا مشريتين بيقولون فيه ذكاء أجيبون عقل بين رجع قال ورجع مرة جاء في بدراه مش ربيع النبي ايه وهو بد بدراه صلى الله مرة هرب له عنده هرب من المعركة، وكدوا في حارة. قال الأحذية حقته واحد في يده وواحد لا له لقيه واحد قال وش معركة؟ قال منا قالنا هذه مع عشرة هم قال وقروا وش معركة؟ حذاء في إجلك وحذاء في يده. قال منا مع ابنه ما أدري ما أنا داري نفيه ذيك. يعني وانا هذا القلب. فقال ما قلب لا ما قلب واحد واحد قال ولا ذا واحد. ما عد أد... <تصفيق> لأنه يعني كما جرت حادثة واحدة خلاص ما جهت تركز في أشياء كثيرة آه أقول لي تعلم نفسنا ما الناس لما أقول بين من ستة ذكاء يجي يقول ما جهت جالت... حتى يعني هذا المثال يقول لاكن ي يعني يقسم واحد اثنين لاكن تقسم نفسك اثنين دخل نفسك يعني حتى في الكلام العادي أنا بقول لا تروح تسمع تكلم... هذا تسمع هذا في وقت واحد ما جه ما هو سنة. ما ما لك قلب واحد ما يهدك تركز على حاجتين في وقت واحد ما معك الا قلب واحد اذا ما بيتبع شيئين في جهه شيئ واحد صح واذا كرت لنا ثلاث قلاب تركيز لا ما بيسترك ما لي الله لرجل من قلبين في جبه يعني مثلا اذا هي قاعده ما يمكن جوع على راح القلبين يعني لا اذا فان استطاعه الله يركز في فكر به ثاني في ذات الوقت ولا واحد بيكلمك ما وصلت تسمع له الاثنين أبيكل المجموعة ما جهده؟ تفضل ده معه كلام ركز ما جهده تسمع الكلام؟ تفضل ركز على هذا. تمام لا ما أبي ركز إذا أحد يتصل مثلا هو بيسوق بيركز على الكلام ما أجهدي يركز على الطريق ما بل مثلا مسألة بيجوا أفعال بيا بيسويها الدعسة والكذا والأشياء. لا ما بيجيبها. إشتدابش تركيز التركيز تركيز الزيادة مثلا إلى عم. يعني عندنا بيشتى. مفكر يعني لا عندك بيتنجر. لا عندك في الواقع بيتنجر من هذا الامر الى هذا الامر بسرعة بس. بيتنجر بسرعة. <تصفيق> ما ما ما يركز جار مع هذا الكلام. ما عندي هذا يفكر مثلاً. يعني بلا إله إلا الله. إيه. ما بلا رب ما رشى. جبر بن مارس. أبعاد. نحن متعودين عليها ما بنحتاج يفكر. كلم الحين يقرأ على هذا الفاتحة. ما بنحتاج يفكر. ربنا صلّى عليه وسلم برضه. يجيب على السؤال هو قال ان حتى تقدر اتمنى مو ايش راك مثال الشرح بيجوب كيف بيزبر يقول لا هو مساله ان ان الوقت يعني سابق مره يقول كذا وكذا بسرعه عندي بسرعه تمام ما عندك ما هو عقل في الواقع يعني ما هو ما هو دي يعني الذي تي يتحكم بالامور ده عندك ما بلا مثلا يعني مثل ذاكره كذا والله لا شيء تمام تمام ها إذا أ أقضي عليك يركز ما هو sabri اثنين ها هنا ما جعل الله الرجل من قلبيني في جوفه يعني ما هو سابر هذا الأم. أي رجل ما بقى أي رجل مع قلبيني وما جعل الزواج من الله ما هو سابر. يعني كأن ما هو سابر تجعلها زوجتك زوجتك تجعلها أمك. ما هي, سابر هي. أم. لأن الزوجة لها معاملة والأم لها معاملة ثانية احترام مثلا والزوجة من تقوم بخدمتك وتنفعك هي والام انت اذا تنفعها تقوم باحترامها زياده وتكذبها فما هو سابرجين زوجك او جه اش امه اذا ما هم صدق لاكن تقولوا انهم ايش هم هابس فاعكون تقولوا كذا وما جاء على ازواجكم الله تظهرون منهن امهات ما هم من هذاك ولا جعلهم كذا فلا تقولوا كذا وما جاء على ادعاءاتكم ابنائكم كذلك ما جاء على الداعي اديه اديه يقول ابن ما هو ذا ومجي على دياكم أبناءكم ما هو سابر هو ابنك ما هو ابنه يعني شيء يغير حتى في هذا يشئ الله يغير هذا لا يكون يقول واحد الزوجة انت عليك كظهره هذا واحد إذا ما هو ابنك لاكن يقول ابنك إذا ما بل عنده هو قائم به وتربيه تربيه لو هو عبد سليمان زه يقول ابنك كان هذا إن جاب بن هذا عند النبي وتربي عنده يعني, يعني قلام جاهو غلام الخديجة ورجع دته عرفته النبي صلوات الله عليه ورجع ابن محمد ابن محمد قال لا ما هو ابن محمد ما هو ابن محمد لا كنت ما كان محمد إن أبا من رجالك ما هو أب لا من دجاله. ما هو هنا قال يعني ينكر لكن لا, كنت إيش ابن ابن. لا كنت ابن فلان وما هو والدي لا, كنت لا يقول عليه هيا نهي هي قال... قال... قال... قال... أدواج... قال وما جعل أدواجكم الله يتظهرون منهن أم هذكم يعني تظهرون تقول انت علي تظهر ولا... وما جعل أدعياءكم أبناءكم الدعي أد... يجيو يسبوه إليك ما هو ابنك ما أجعلها الله ابنك ذلكم قولكم بفاكم ذلكم لا كلام بخشامكم ما هو حين تقول هذا ابن محمد ما هو ولا هذا ابن فلان ولا ابنه حين تقول هذه كظهر أمي ما هو والله تقول هذا هذا يقولون ما هو يعني ما هو لا ما هو كذا ربما وهم دارين دارين ما هو ما والله يقول الحق الله يقول, الحق يقول ما هو كذا ما الابن الدعي ما هو ابنك ما هي أمك. هذا قال والله يقول الحق وهو الابن هذا ادعي ما تقول ان ابن اللي هو عنده يعني ذا معي عبد معي عبد عندي فلا كن يقولوا له ابنه يقول يا فلان يدعوه باسم ابوه فو هذا فلان هذي ابو الصدق ادعوهم لآبائهم هو اقصد عند الله كن يدعو باسم آبائهم وهذا ايضا العبارة قلنا لكم من المفروض حتى هذا جوا الدعاء بالنسبة يعني دعاء لواحد حين يسموه ابن فلان لآبائهم ما كن يدعوه بايش بيسمعوا حتى هذا ويقول ابن قال الله ادعوهم لابائهم لا فلان ابن فلان يقول ابن فلان لا ادعوهم لابائهم هو أقصد عند الله هو اعدل, هو أعدل عند الله تقال انها تعاني كثير فلان يا يا محمد بن عبد الله سلام والله ف الله ولا يقول يا محمد ولا يقول لا لا لا تقول فلان ابن فلان يعني ابن فلان ولا ابنه ولا تتكلم عنه ما هو ضروري بدها تقول سميت تقول فلان ابن فلان وما هو ابنه لا كنت تقول ها هكذا ما درس ما هو قال فالا تعلموا اباءهم فإخوانكم قال تقول له يا اذا ما درانش اسم ابوه اذا مشي يا ابن فلان ولا كذا ما درتش منو ابنه كل يا اخي لا تقول له ابن واحد ما ابنه مثلا زيد بن حارثة لا يقولوا له يا زيد بن... ابن محمد انك ما انت تدعي لابوه ابن فلان ابوه حارمه واذا ما تدري تقول هو اخوه فترنا اخو تقول يا فا دار غير ما لمشت على مؤابه ام في اخوانكم في الدين ومالكم فهم اخواتكم ومالكم تقول يا اخا ولا يا ابو ولا يا صاحبي ولا يا خبير ولا بقى كل بلاق ثاني هم اخواتكم ترى والله ان ال ما منه لا يروح يدعي له يا ابن فلان وما هو ابنه يعني انت را واحد هو قاعد عند فلان وتربي عنده وما هو ابنه لا تقول نبي كان بيقولوا ان هبنه ذا الكلام كان بيقولوا زيد ابن محمد ما هو ابنه فإنكر الله هنا ما عدت الأمر يتغير ما عد أحد يقول هذا الحين ولا عبدها بلا حين ما عبدها عبيد إذن فإيش فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومالكم يعني فهم إخوانكم ومالكم بلوا يا أخي يا أخي أولا يا مولاي يعني ولا يا صاحبي ولا يعني أبناء الإمام عبد الحمد لابنوا عدي حقيقة كذلك يعني لا أكن ينسبوا واحد إلى غربوا هذا غلط. غلط حتى لو هو ايش مثلا ابن في ابنائنا غلط من يقول ابن فلان قاعد يقول ابن يعني ما هو يعني ما يعني يعتبر مجهول ما يقوله سهل هاي ما نقول له ما صار لكن أبوه ما ادري من ما يقولوا لي ايش اسمه لا إيه بدال ابو لو كان ابو لا ترى تصير في اليكم ما بلا المريد قالوا يجب على واحد يبين انه ما هو بالله ولا هو جي كذا ولا يقول مولاي يعني والله صاحب ذا يقول يا يعني صاحب ما هم ناس ما هم ناس والله الله قال المفروض اللي ينبه يجلاك ويجلا يختلف انساب ويقدر انها بالصعود ويجي قال هي ادوهم لابائهم وقصدوا عند الله فااذا لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم يعني فهم يقولوا يا اخوانا يا اخي ولا يا ولا يا صاحبي يعني ف... فإن مولاي يعني صاحبي يعني يعني فإن لم تعلموا لا صاحبي لم تعلموا في الدين عليكم جناهم أخطأتم به الشيء ذيكون واحد ده. يعني مثلا ما بس يسبرشل اي فعل تسعله وما ما عليك إثم ما ربي مقاشي. عذب لك رجل الفعلية <تصفيق> ايه وما هو ابنك ما يخبه قال ذا حينها قال ها ليس عليكم جناحهم فيما أخطعتم إذا كن أخطاء الإنسان فعل فعله فعل ما هو قاصد يفعل وهو خطأ يعني ما عليك إثم ما عليك إثم أي خطأ ما عليك إثمته ما تشتيت فعله مثلا ساير ما دلت وطقع أنت واحد ولا أنت منتبه وماس والله يعمل والله سوينت حاجة ولا تجملها حاجة ثانية قال ما عليك اثن والله انت بسير بسيارتك عادي ورجع ورجع ونعطى مرة احد وصدمت انت مات. مات كافت ما انت قافلت اسمه ولا اجيب ما بلاحظة قال ما عليك اثن في هذا الفعل وان كان عليك لوازن اذا بطيب عقل اثنان بس تضمن يعني يعني تشيت حاجة كسر يعني مثلا تشيت حاجة ورجع كسر زجاج واحد مثلا وما قفتك وراء أي ولا كسر عليه حاية ثانية ما عليك إذم تفعل هذا الفعل إنك ما أنت ما انت لكن الضمان ما الضمان يعني ما أيوه التبنين ما التبنين قد ما الله الله ما ما يعني ما هو ربي ما, ربي ما بقى بقى انت الفعل لكن إما بالنسبة يعني ملزم بهذا العام يعني إذا أترفتنت على إنسان ولا أترفتنت مثلا عبق ولا أترفتنت مال ولا شيء ملزمت أي شيء تعوله فكأنه جناح, جناح على الملوم؟ ماذا جناح؟ على إثن قال الله جناح عليكم فيما أخطأ تمبن إذن أي خطائف على الإنسان وما هو غاثت قال ما عليه قد يكون على تغنينات ولوادم وقد ما يجعل شيء يعني يعني إذا مثلا حين جانا سائر ونستخدم سيارة ما أنا بقافز ما أنا بالعاني ما عليه أدنى لكن ما عليه نسبها وإذا ما سبر كاف على أدنى أضمن يعني أضمن لا نسبها حين أخذ سيارة واحد ما أنا بالعاني ما أنا كافز ما عليه أدنى إذا ما حصل سيارة تهلا الحين قد أنا السبب أهم إني إذا ما على حد فأضمن والله من الإذن ما عليك الفعل نفسه <تصفيق> قال ليس عليكم جناحن فيما أحطاسم بي ولكن ما تعملت قلوبكم هذا ذي بأت أثنى كنت تعمد فعل وجهه معافية تعمد انك تستم سيارة واحد ولا تعمد انك تضرب واحد ولا تعمد انك تسوي كذا هذا ما هذا بأت أثنى بأت تيتوب إلى الله من هذا الفعل يعني ما له يعني ما ينفع ما مسألة الخسارة وما الخسارة نفس الفعل أنت آسل وبأت على بأت لكن ما تعمد قلوبهم وكان الله وحده الرحيم إذا تاب واحد ورجع ولو تعمد بايعفَر الله ورحمة النبي أولاب المؤمنين من أنفسهم وأزواجهم ومراتهم قبائل أخاد لا عبادكم مثله قال النبي أولاب المؤمنين من أنفسهم يعني إذا كان النبي طلب مننا شيء ولا هيا فالمفروض نحن ننفذها لو لو ما ساعد أبوك ولا ساعد أمك ولا ساعد أخوك ولا ساعدك أنت النبي أو أولاد المؤمنين من أنفسهم لو ما فعلت بعضهم قالوا إنه نزل أمر من الرسول بخروج أو بامر أمر خروج من جهاد أو أمر آخر قالوا ها بدنا نستهير بعقول نسأل أبو ثنا وذا قال بسأل مرة وذا قال, قال. قال الله النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم يعني حتى انت ما لك ولا تنظر ولا تفكر إذا قد طلب منك الشرع شيء فيجيب في على خلك في نفسه وراح ولا تفكر أنت ولا أبصر كذا ولا كذا. النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أزواج النبي جعلهم الله حرمه قال يعتبر أمهات المؤمنين وش يعني أنهم أمهاتهم يعني ما يجوز أي مؤمن الزواج ما هو امهات في كل شيء يعني بالنسبة للإحترام وبالنسبة لعدم الحرمة الزواج لأن أكثر ما يذكر النزاع في الزواج وإذا المرأة حرام ولا حلال وش يعني يعني حرام زواجها الزواج فقال امه يعني نساء النبي امهات المؤمنين يعني لما يحرم على المؤمنين جميعا الزواج ما هو صاحب الزواج بوحده كانت مع النبي يعني حتى بعد ما يطلقها النبي ولا بعد ما يموت النبي ما ما مساك الزواج لانها ام للمؤمنين جميعا هذا معنى امهاتهم امهاتهم يعني في كونهم يحرم الزواج بهم وهي الاحترام والتقدير لهم بس نا النبي ما هي ما هي زوجة النبي ها قول زين أحيان قال إيه النبي أولى من بالم... أزواج أمهاتهم شهر. ها؟ لا ما بلا في هذا المثالة يعني يقول أزواج النبي هم أمهات المؤمنين في إنهم يحرموا بس فيه ال... الاحترام وال... والحرمة إما <تكلمة> هي يفتحوا على الناس لا فسأل حدنا وراه <تكلمة> يفجأ <تكلمة> ودعنا في النص على أنهم كون يتحجبوا من الناس ولا أنهم يعتبروا هم قدم يعني أما تم صد حكامها لا ما بلا في ذا المثالة تمام يعني... لكن وفي مسألة خاصة في بالنسباء لل... للاحترام والأيش وحرمة الزواج بس إنه نعم هو إنه واحد جاء بحاجة النبي قال له بعد زواج زوجة ب... بعد ما يموت فأيش حرم الله النساء النبي على أي واحد؟ مندري لا لا ما سبز زوج ما سبز الزوج أي واحد من من امرأة كانت مع النبي لأنها قدية مثل أمها بالنسبة لنا محرّة معها مثل أمها ها قال إيش وأمها إذواء يوم معاتهم الأرحامي بعضهم أولادي بعضهم في شتاب لك كان ذاك اليوم إذا معك صاحص بيجي وتتفقونتوا يا تتحالفوا بيقولوا حرف تتحالفوا إنكم أصدقاء و وإن ما لكم إذا جمتت ثانية يريتك وإذا ما اتشتري ذا قالوا بيسبروك هذا إذا ما اتواحد فالثانية يريتك يجيوا المال للث يعني حين جمعين يموت واحد فاتبرة حقونه والبيت والله يجي لفاحده بجي لما يتفهوا كذا وانحن كان بيجي واحد يقال جمل يتفق ويتحالف بحيث انه إذا جاء مالي شيء فالمال حقي لك وان جاء مالك شيء فالمال حقك لي هذا كان بيسبره سحارفات يعني ايش حتى في تعرفها تعرف توارف والولاية عيبا اي هو به لا ما يبدو اهم كان بيسبره كذا لا ورجع جاء الله ونفى هذا الامر ايضا حتى بالنسبة له للولاية يبدو إذا جاء مالشي فنذي الولي أولي أولي حقه إذا في دم ولا شي لأنه صاحب فقال الله قال قال له إيش أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض هو أولى به في المال في الموقف في الولاية في ال يعني في التركة في كل يعني الأرحام هم الأقارب الأرحام يعني الأجارب هم بعضهم أولى ببعض لكن بشرق وش يوجون من المؤمنين قال أول الأرحام بعضهم أولى ببعض هذا كان في كتاب له هذا في القرآن في كتاب له يعني هذا كلام مؤكد وفي مذكور في كتاب له نقول الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني لا ما لك إذا قلت حتى أنت وياك قلت خرافة شو الما له ولا ولا إذا جاء موقف أنت أدي الطالب إذا جاء عليه فأنت ولي على فانت أمره لا أنت الولي حق الطالب لا الغريب مثلا هم إيش هو الأولى مثلا ابنه هو الأولى هو أولى منه لو بينك وبين واحد اتفق ما ينفع. قال وأول الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله هذا في كتاب الله يعني شيء. لكن بشر يعني هذا الامر في كتاب الله. يقول ماي. ولا بعض في كتاب الله. الأولين. الأولين ما حالكم أنا في كتاب الله؟ قال لكن نبيك نبي شر. قال بعضهم أولى بعض. يقولهم من المؤمنين. هذا قالوا الأرحم يعني لا جوابها مثلاً الرجل المؤمن أو المرأة المؤمنة مثلاً لا تقول لزوجها مثلاً صاحبك إذا ربخ أنت ولا جامع لك شفت صاحبك لأنك بينك متفق أقارب فاهم الأولى إذا هم مؤمنين لكن إذا هم مؤمنين وأيضاً قالوا جوك تهاجروا يعني إذا جوابها مثل ذاك اليوم كان, كان المسلمين في مكة أمروا بالهجرة وذي ما هاجر ما بها ولا حتى أحكام المسلمين مم. يعني ما هو سابر ما له ولاية على ذي إيش على ذي كت... إذا كت... به وحده كده هاجرك ما له أبوها و... ولاية عليها ولا أخها ولا لهم علاقة يعني ما لهم يسبروه هي ولا حتى يجيبينه في هذا هنا إذن <تصفيق> الله وأول الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين أول الأرحام من المؤمنين يعني ذاهم هذين من المؤمنين هذين من المؤمنين والمهاجرين. فما يي إذا ما يجي الاستجابة كذي تتحالف معه ماشي مثلا إذا متنت ما يجي همشي رأيت قولت اتفقنا وتحالفنا يعني إذا متفرز يرزني وإذا ما تفرزت ما بشي ذا الكلام قال إلا أن تفعلوا إلى اوليائكم اذا إذا فعلتوا إلى أولياءكم معروف يعني إذا أنت فعلت معروف حاجه معروفة ما هي مستنكره مثلا توصي صاحبك إن لك كذا من المال معروف يعني بحيث لا يزيد يزي على الثلاث مثلا اولياء يعني قال قال الا اذا فاعلت الى اوليائك أك... معروف سهل ما توصي له ان يجيلك لك كذا خاطر من غير دراجه حافلنا لا ولو ما هو له؟ <تصفيق> قال دحين احنا مثلا قلنا من هذا الكلام ان اذا معك حالتين انت واحد فالثاني يرث قال لا ما ادري ايش كلام. الكلام لا حاجه معروفه يعني ما مثلا في حدود المعروف ما, ما يجي منكره مثلا يجي في حدود الشرع الرشاع سهل إذا بدك في حدود الثلاث توصل الواحد ما غير أقاربك سعر من ما هو سعر إذا قلت حين مالي قدوا فلان ومتنت معه ماء يقول لا ثلاثة المال وهم سعر يتصرف في المال كله إذا كان قال إلا أن تفعلوا إلا وليكن معروف الشيء المعروف هو أن يكون في حدود الثلاث كان ذلك في الكتاب مستورة يعني كان هذا الكلام في الكتاب مستور يعني مكتوب وإيه. ضروري. بلهم سنتهم. أمع بينا سنتهم. المو... مؤمن وم مع لا لا ضروري. مؤمن وم هاجم. لا. إذا هو هل... من ولا هاجر فلا. كذا حندي حندي حط المعيون من, المعيون يعني. لا ربما... هاجر. من يوم مؤمن يوم لا صار نفس ما بلا لا يجيهم من الناس ما هاجر. لا يجيب مثلاً حين مثلاً هو مثلاً قريش به في بلاد كفرة ناية. أنا هاجرت بلاد الإسلام ما عبه ولا لا هذا هدكاعد في بلاد الكفرة لا أسلم أنا أدكاعد في بلاد الكفرة إلى هنا سورة أول الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أحذنا من النبيين ميفاقهم ومن كوم النوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأحذنا منهم ميفاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعدين الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 وإذ فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا تناعورته وما هي بعوره هم أبقى. أبقى هم عندك ما هذا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعوره إن يريدون الا فرارا النبي لا مبلغ الله أنه نقص في المسحف يفيد المساحف الثانية نبي بل همزة لا لا نقص في تية في يعني بل غلط في كل مكان بيذكرها النبي لكن النبي بيذكرها في كل مكان إيه لكن بها ما يفتح في آية الثانية يمثل على في المصحف كل مكان. يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا لا هي قرات نافع وما قرأت حفص لاتوها بخلاف بيغلطوا إذا الهمزة اذا الهمزه مكتوبه قبل الالف يعني مدها لاتوها اللي بيقرأ حفص يقرؤها لاتوها به غلط على حفص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 لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أيضا إسوة والكفر كثرة الهندسة قرأت نافع قرأت حفظ أسوة ويحسبون نعم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله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 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تضعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي أقول لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا ودينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كنتن تردن اللَّهَ ورسوله والدار الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَدْلَى للمحسنات منكن أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ من إِمَّا منكن كُنَّ بِفَاهِجَةٍ يضاعف لها لَهَا الْعَذَابُ بعفين. مبينة لَهَا العذاب بعفين. وكان ذلك على الله يسيرًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم عيسى قال قالنا الله يعني بالنسبه للدعوه الله رسل للناس ارسل الرسل الى الناس ليدعوهم من الدين ولان هذا الدين باجي بعده حساب وعجاب يعني باجي يعني هذا الحياه باجي ايش حساب وعجاب فقال اخذ الله يعني واذكر اذ اخذ الله ان الله قد اخذ من النبيين ميراثهم يعني من هذا الامر هذا الامر مهم قد استهنق عليهم يعني قد يعني قد اكد على الانبياء على الانبياء جميعا إنهم يقوموا بالأش يقوموا بالآش بالدعوة ويقوموا بما امرهم الله أكد عليهم فهذا أخذ الميثاق إنه أكد عليهم تأكيد إنهم يبلغوا الناس الرسالة هذا معنى أخذ الميثاق قال النبيين يعني كل الأنبياء هكذا من النبيين ومنك ومن نوح أول شيء قال من النبيين يعني جمع ورجع يبين أنهم جمعه قال ومنك ومن نوح فدي أحد أيضا منك ومن نوح يعني كان نوح هو أول الأنبياء هو آخر الأنبياء ورجع قال إبراهيم وموسى وإسحاق يعني ذي فئ بينهم يعني كل الأنبياء. كيفنا هو أمير؟ نعم بيقول الله إنه يعني كان هو اللي جل الرسل والله. أن نوح قبلهم نوح قبل. <تصفيق> مدله هو إدريس قبله ولا بعد؟ قال إذا محشريكا ذكر النوح لأنها أولهم والنبي هو وذكر الباقي بعد لأنهم أديبين. ما هو مدريس هو مدريس ولا بعد؟ المهم إيش جميع الأنبياء كلهم بلاش لك إن الأمر هذا يعني. <متحدث> اذي على كذا من أكبر يعني هو من اولى العزم وهو ولي خيره ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظ اكل احنا أخذ الله منهم ميثاق غليظ يعني مؤكد مع قوي جميل ميثاق غليظ ربما يهتئم قلنا عليه قال ما يجبني بداية أولهم وآخرهم وذيبينهم وذكر دولا لأنهم من ال... يعني من الشهورين ومن الفضلين والنبي آخرهم نوح أولهم فقال قد أخذ الله لكن بدأ بالنبي حين أفضل ها حين أفضل الأنبياء النبي محمد صلى الله عليه قلت قال ومن نبي قال ممكن أنه قال كل الأنبياء من أولهم لما آخرهم وذيبينهم كلهم فأخذ الله مثال ثم أخذ منهم مثال عليه ضا وش ليش ليش قال لي يسأل الصادقين عن صدقهم هذا يصير يجي نفهم يقول هو الصادقين آه. قال لي يسأل الناس الصادقين يعني ذي عمله يعني ذي عمله الصادقين ذي عمله ما جاء الرسل. عن صدقهم آه. مهم إيه؟ يعني هل هم قال لي السالفي هيك نفس على الناس عن صدقهم عن يعني هل تتلو او لا نصدقه او عن صدق يعني ليش على المؤمن كانه قال الصادقين يعني المؤمن او صدقهم عشان ما نصدقينه ادهم الى قال إنهم باب المصدقين يعني الصادقين يعني مصدقين ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها على ها ها ها ها يعني ها ها ها ها هم ها ها هم صدقوا لا. أخذ الله كلها على هم صدقوا, هم صدقوا. لا. عليه <تصفيق> بيقول الصادقين يعني الناس الصادقين عن صدقهم هم صدقوا أو لا عن صدق من <تصفيق> عن صدقهم هم صدقوا أو لا هم صدقوا يعني هم امنوا اولى وقال النبي بيقول يا سال المؤمن انهم امنوا اولى يا سال الناس اه هذا واحد ماشي تمام يعني ساعه الغد ان ساق انهم يبون وبدعوها يبلغوها للناس ولا عليهم هذا الامر لجل انه باجي بعده يعني شيء خطير وهو الحساب والحجاب. فقال هلار قال جليس على الصادقين يعني كان يقال جليس المؤمنين عن إيمانهم وهذا فا جوابهم جيد جواب مجيت ورجع قال بعدها وهأدي الكافرين حتى قال معنا ليس على الصادقين يعني لينعم على الصادقين لأنهم إيش كان وبيسألهم أمام الناس ويتبص الجيم ورجع قال له ويعد والأما الكافرين بعدهم على بالهم السلام ليس على الصادقين عن صدقهم واحد الكافرين عذابا عليهم يعني كأنه هي التكليف لجل نبي يأتي يوم أي نعم فيها المؤمن الصادق ويعذب فيها الكافر ومقابل كان قالوا عذب الكافرين مقابل ليس على الصادقين يا إذا إذا شيء أكد هذا الأمر اليوم يعني العجل يوم الآخر انتبهوا احذروا أحذر يوم يعني مهم إلى بعد الحدود هو ذا بأخذ بيأخذ يلا بأخذ الموالك على كل الأنبياء ينبغي ان بلغ الناس أمر مهم وخطر عظيم امام الناس يعني كانه قال بياكد عليهم يبلغوا الناس وباكد عليهم ياخذ عليهم الماذقه الغريضه فيجينا يرجع ايام يعاقب وينوم هذا امر مهم ما هو امر هيسال الله لا, الصادقين. لا. معناه الصادقين. منها الصادقين يعني المؤمنين اللي ويرجع وايهم ينام عليهم، بيرتب عليهم مش يعني فرداء يدوم مؤمنين، وبعده جوابهم جيت وبينام عليهم، وانا كافرين كيف؟ قال أمهم عدد الله لهم وعد الكافرين ايش؟ هذا بنالينا. فبيقولوا مافهم يعني يفهم الاسألة ويفهم منها فكان لهم. والكفار قال لا على مافهم من نفهم انهم ان الله يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا قال اجتمع اجتمع وجمعوا القبائل اجتمعوا كلهم على حرب النمل وهذا ذي قالوا الاحزاب معركه الاحزاب يجمعوا من كل مكان 10000 ذي قريش وذي حوالي حواليها ألف جمعوا منهم وقال القبائل الاخرى جبال من شرق المدينة وجبال يعني جاءت من شرق المدينة وجبال جاءت من غرب المدينة وبلغ أكثر من أحد عشر ألف مقاتل والمسلمين ما جاء من الله ثلاثة ألف مقاتل وأيضا جاءتهم سبعة هم أرادوا إنهم يقتلوا المسلمين إنهم تماما استعرض الدين فقال الله اذكروا هذا اليوم قال قاله اذكروا نعمة الله عليكم لأن الله أنقذهم من هذا الموضوع إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم لان اجتمعت الجنود هذا قلنا في الاحزاب اجتمعوا كثير من الجيوش للقضاء او لاستئصال الدين هناك قبل ان يصلوا وقد عرف الرسول سال اصحابه كيف يسوق اشار على سلمان الفارسي قالوا بك بايصبر يعني احنا في الفرس يعني بيسووا خندق اللي هم مخايف من الناس قوه لا يجتبر فامر الرسول بحفر خندق حول المدينه يعني خديد كبير ما استراح أحد يتجاوزه بهذا لم يجي لأحد ويبقى مع الجبل بقى جوه الجبل إذا أحد جابه يرمى مطلع. مطلع. فقاموا بناء يعني بحفر الخندق واشتغلوا فيه جلسوا فترة واشتغلوا واهتموا قالوا أثناء حفر الخندق نذكر هالجبنا باستفيد منها في السياق عندما كانوا بحفر الخندق قابلوا صخرات مستروا يا صغرات المستر ويبي يكسرها دعاوى للنجم قال ضربها قال بيضربها ثلاث ضربات قال بي كل ضربه بيرضي له يعني هي اضاءه كبيره قال بيراء قال في ضربه انها راء قصور صنعاء قال الله اكبر قال نهراء قصور صنعاء فين ضربة والمره الثانيه قال راء قصور عي كثره يعني الفرش وضرب ضربه قال راء فائقه قصورا لاش يعني يعني قصورا لا من هذا ولاك <تصفيق> الروم <تصفيق> <تصفيق> قصورا الشام نعم حقت الروم نعم إذا قال في بشرها من بعيد خلو صنعه وبعيد خلو الروم وبعيد خلو الفص بيستروك يصروا كل ده البلدان إيه؟, إيه قال يعني رأى قال الله يعني رأى هذه البلدان يعني إن الله بعده بيمكن المسلمين من أن يدخلوا صنعه ويدخلوا إيران ويدخلوا بلاد الشام هذا اثناء حفر الخندق بعد ما حفروا تكلم عن القصه كذلك لأنها بتنفعنا في السياقه لا يكفي تفسيرات بعد ما حفروا جاي ولاش وصلت الجوش الـ يعني على الاحزاب ما سبق عند الخندق ما سبق يجوا يخيم يلزم مخيمين خارج الخندق حوالي شهر بحاول ما بلا كان اذا ترامو بسهم من بعيد لا بعيد ولا حدا يستر الا عمر ابن عبدود هذا كان يعني كان كان قوي يلعب على الحدود ما أحد كان يجعب ما اجت إجتاد الخندق كفز من فاقف ويجعب يصيح بالمثل من قال من هذي باي من هذي باي باردة سكتوا قال من هذي اشتري الجنة ما تقولون انت بأذين ما تمنى لكم شيء يدخل الجنة من هذي اشتري يخرج جاء ادخلها الجنة سكتوا وكان أمير المؤمنين يخرجوا واسكت رسول الله ورجع فالأخير رف... خلى رسول الله وبرز له بعد ما قاعد يداعيهم مدريفة ما أحد رضي خافه خرج له أمير المؤمنين ورجع قتله, قتله... يعني أمير المؤمنين قتل هذا عمرو بن عبد ود وكان موقف يعني ارجع يش... أن... أنهدموا بعده ورجعوا مستروا مسترو يدخلوا استمروا يعني على الايش يعني مرابطين قلنا حواليها. بعدها أرسل الله يعني المسلمين قبضوا. نيجي نجاهم منافقد حرقوا المنافقين بشكل كبير. مضبطين. ناس يقولوا يرجعوا، ناس يقولوا يهربوا، ناس يقولوا وش ما بلاد ودف بنا محمد، وناس يقولوا كذا. المهم جد يعني بلغت بهم يعني إيش أبلقده الى إلاب بعد الحدود. بعد الله وصل. بعدها قال انزل الله قال يه. ابرسل الله رياح على على الحياه رياح شديده الخيام بتتلح والقدور بتقلبها توصل الخيول قدي وت... بت سايحه بت ما يعني تقعد مكانها وبجي الناس في حاله حتى ح... التجار عاد فيها ايش ورجع ايش قالوا خلاص ما عاد مع... هذا الحال وفي نفسه لو قاد قال ايش بي اسمعوا تكبيرات هات جاءت ملائكة ارسلهم الله مم. يدخلوا ويكبروا ويطاردهم جاء خاف للمشركين خافوا رعب شديد ورجع هربوا قالوا مع الله ما عن معناه ما عن معناه مكان ولا اجهده وهربوا فقال الله هذا اذا اذكروا هذا النعمة يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا هذا بيح فيها الصباح يقولون جنودا لريحا وجنودا لم ترها ايضا أرسل جنود هذه الجنود قلنا لكم الملائكه ارسلها عليهم بتكون بتكبر التكبيرات لما جاءهم فزع كبير وعذب واردهم بيكبروا ويخافوا ان قدام من بينهم قد عليهم يعني خافوا رعب شديد قالوا جنود لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا والله كان باعمالكم مثلا هذ ال ال ثبتوا وقفوا مع رسول الله وأخلصوا الله عالم بهم ولي كان فيه نفاق ولا فيه مرض ولا بيثبت ولا كذا الله أيضا عالم به بايش كل الناس يعني الله ما يعني يخفى على شيء من أعمالكم هذا اذكروا اذ جاءكم اذكروا اذ جاءكم من فوقكم كان يحيي صلاكم هجموا عليكم وحاصركم من فوقكم يعني كان الجهة المرتفعة من المدينة وهي ليش؟ الجهة الشر هذا من فوقكم ومن أسفل منكم الجهة الغربيه لأنها أسفل الو... يعني مكان أوطى وإذ زاغت الأبصار قال لحد انهم قدوا الناس يعني قدوا كثير محيطين بهم الأعداء الأحزاب وقدوا حتى قال العيون لا ما عاد تستروا الناس من الخوف يعني كانهم قدوا باي إن إن قال زاغت الأبصار ما, ما عاد في مكانها ما عاد سر الإنسان يتحكم فيه ببصره. ده بيقول عيونه. إيه مشددت الايه؟ مشددت الخوف. وده قال زاغت الأبصار. وبلغت القلوب الحناجر. يعني اكتت مباقو حتى قلنا القلوب قد هنا. قد القلوب هنا. هي القلوب وصلت يعني قد مباقو خ خوف شديد. حتى قد ايه الروح بشديد يقففهم لما كان قدر القلوب هنايا بيصور كتما الحنايا كان اللي بيجري من النفس. إيه. عبودي. لا ما أرد لا المكان ال... ال... ال... ال... ال... لا، نفسها، مكانها، مكانها مكانها، الله الحناجر يعني قد لان بيقولوا كم التمدد النفس كذا بي كان الرئاف ترتفع وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ويا غالب الظنون حتى يعني بعضهم بيقدر خلاص بباق ضاع عليهم وبعضهم بيقولها ما بالله انه لك بايتلهم بده ابتلاء ويخلي ونهم باي باي وبعضهم بيقولها ما يعني مثل المنافقين ما بالله مرضه وذاه با يقضوا عليهم لا يقعدوا في شكلهم يطرقوا اشتي في هذا الأوقات هذه جابوا انت فيه أشداء اذكروا ان الله نعم عليكم وارسل الريح والجنود وأنقذكم في هذا الاحوال هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا ذلزالا شديدة في هذا الوقت قبل ما الله ينعم عليهم ويرسال الريح والجنود ابتلي المؤمنون وزلزلوا ذلزالا شديدة في هذا شديدة في يعني يعني حصل لهم خوف وشده شدة إلى أبعد الحدود وإذ يقول المنافقون في ذلك الأحوال وإذ يقول المنافقون يعني بزيد صعوبة الموقف المنافقين بجاء تحركوا بشكل كبير إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة لا أسفر كفية مرض الله إنه ولا إيه نفسه يوصله تمام باين كذا دي فيه م... يعني ما اماره ضعيف كذا يبدو ضعيف يعني دي فيه قلبه مرض ما عنده ايمان قوي بهناس ما ايمانهم قوي ضعاف ونافقين ما ما من اثرا ما لا اعلم الاسلام حين جاء محمد قالهم ديقولوا ظرا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا يعني رسول الله ما وعدنا الا غرور وين الوعد ذا. قال احتاج قالوا حتى المنافقين الترفس ما عاد تبغى يسمح بينو بشار خرج قال هاوي قال محمد ان احنا بنا افتح كسراء قصور كسراء وقصور الروم وقصور صنعاء احنا ما بناس يخرج واحد عنده قال كذا ما ما يعني ما بيز ما أحد يخرج يقضي حاجة والنبي بيقول بعد ريوس فلذا قال حين قال إذا يقولون منافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا عروة ما بلاء خريطة ما هو صدق <تصفيق> نلعب علينا، بلا بيلعب علينا. نحن بنسوي، نحن بعنا ما قال نخرج حاجة. قال ال... في نجم قال نخلي نقضي قال بيقول في عند الناس. يخرب على الناس. وإذا قال منهم يا أهل مصر مثرب... يا أهل بلا مجمع... مجموعة يقولوا هاي أهل يلا ما هذا المكان شو ما مكان يعني المخر خيمه... يعني خارج المدينة. وسوّر الخندق قالوا ورجع جاي يوم باعفه من دول المرضى والمنافقين. قالوا مجموعة. قالوا ما نه ما معنا مكان هذا المكان ما هو مكان قاعدة. ما هو جادان. سبرشي ولا بلبن. خل فلان فوز أنا أشكل أنا يرجع. إش. يا أهل يسرب حتى هذا المبلغ. يقولوا يا أهل يسرب يعني خلوا من محمد والمهاجرين يحلو في عمارهم. خلوا محمد والمهاجرين إذا ماخذ وانتو قالوا أنت وانت ما معكم. ما خرجش كلاكم ولا معكم أي يعني ما ما ما قاعد هذا ما معكم من جاء الله بالأشبرية يا أهلنا يسرب بلاء مقال ما جا ورجع بعدها جي ناس ويستأذن ناس النبي ما هو يجي ناس ما من أبقين ويستأذن فريق منهم النبي يعني كل ده يعني يعني أحداث تحدث وبخ بخوف وبكذا ناس كل كذا ما بلابي خرجوا علينا وناس كلها ما ما ذا حمل جهدنا شكلنا بلا بحث علينا النبي شكلنا نرجع ما معنى فائدة يقول يلا اهل المدينه المفروض يرجعوا هناك قال راه يستاذن النبي قالوا, قالوا امانه احنا بيوتنا قالوا ما ما هي محكمة بيوتنا ما هي محكمة يعني ما يعني لو يجي واحد من يدخل يسرق ويسوي ما بده أنا ذا لانه بان في باحته لا عوره يعني كانها ما هي مكشوفه مكشوفه ما هي محكمة بايش بده يدخل اي واحد يبقى عورة يعني دي ما هي محكمة ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان النبي وثنا عوره ما أنا قالوا بي وثنا عوره خايف اللي حد يدخل سارق ولا عدو والله ما جتهم ما بلا نسوان ما جتهم مسافرين ينسي نستاذن نرجع نحمي بيوتنا ونترك الزوج حتى بيقولوا برجع نرجع باه ها النبي وثنا جواب قال والله قال وما هي بعورة ما هو صدق ما هو هك دي كذا ما بالله بيدورهم عذاب اي يريدون إلا فرارا بلا شيء يهربوا لا يحضروا بدورهم الأعذار ولو دخلت عليهم يعني بدورهم يعني ولا بإيمان ما في إيمان <تصفيق> صد <تصفيق> <تصفيق> إيه إلا لا بعدها بعدها يقول <تصفيق> اتذكروا حين الله أنعم الله عليكم حين حصلت تلك الأحداث قال قال هذا الذي يتعذرون كذا في نبيتنا عوره يتعذرون بعضها ثانية هم مبلغ في الواقع اشتهي يهربوا وما هم فيهم إيمان صدق حتى أنه قال ولو دخلت عليهم من أقطارها لو يدخلوا الأعداء على على البلاد يعني يشتروا يدخلوا المدينة يثلب ولو دخلت عليهم من أقطارها يعني من أطرافها المدينة يثلب لأنه قال يا يثلب قالوا دو... ولو دخلت المدينة. الفتلة دخلت شو؟ ولا المدينه المدينة. لو دخلت المدينة. كا كا كلام الأول. نعم. المدينه دخلت المدينة. البيوت يعني المدينه ما... إلى المدينة. قالوا في المدينة فيها رهوا. ولا, ولا المدينة. إذا الأهل ما لا ما ما لو دخلت دخلت المدينة؟ اه دخلوا المدينه عليهم يعني لو دخل المدينه دخلوا عليهم المدينه ولو دخلت عليهم من اطرافها من الاطراف ايش ثم جاء الى وقالوا لهم يشاركوا يعاونوهم ان باي معهم لو يدخلوا الأعداء ما فيهم إيمان ما فيهم دين لو جاء ويدخلوا البلاد ان دار ويطالبوا دار يقولوا انصروا عليكم وماهم ولا يصيروا في سن ان باي قوموا قال لو دخلت يعني ذا ما بالله لهم الخوف منهم ولا لا يطول منهم منهم بعد يعني ويلحقوا بيت ما يعني لا يلاحظون إن العدا قد المدينة داخلين ويقولون لهم يفيروا منهم يعني ما هم ولو دخلت عليهم من أذتارها ثم سئلوا الفتنة يعني طلب منهم الفتنة منهم يثيروا الفتنة وانهم يقوموا لا, لا أتوها يعني لا لفعلوها ولا لا أتواها لا يعني لأن الفتنة يقدموا لها يقدموا لها طلب منهم من با... لا أتوها على قراءة حرف أتوها. أتوها يعني أتوا الفتنة يعني باء الفتنة يعني كان على ذي الشاذرة ويدهم نعم ثم هذا على لا ولا لا لأتوها. يعني لأن أتا يعني أعطا. انك راىت نافع لا يعني لفعلوها قال ثم سوى الفتنه دخلت عليه من ثم سوى الفتنه لا وما تلبثوا بها الا اثيرا لكن لا اسويها نافع لا لدخلوا بها لا يعني المال, يعني المال. قال ولكن لو فعلوا ما من وما تلبثوا بها إلا أجرا ما تلبثوا بفتنه يعني بيضمن الله حتى لو, لو لو لو لو لو فعلوا ذلك ما من ما مشتاقون هالأمر ما ميالون شرفة من عليهم إلا دليل وإن الله بيت فيها وإن الله ما مجلس في المدينة إلا قليل ورجع إن إن بيخرجهم يعني إنهم يعني إن بيعفهم خايبين ما جاهد يسبروه فما تلبثوا بها إلا أجرا ولا قد كان معهد الله من قبل لا يولون الأدبار. جاء ويعهد وقبل الجي. هذه المرة قبل الأحزاب. إنهم ماي من, من هربور يوللون الأدبار يعني يهرب. يدفن يولي الدبر يعني يحل. إذا بيقول لك جسهر. يدفيه ويهرب كانت الحالة هو إن ما هم لا إلا يهمني. ورجع ذحين هرب. ولقد كانوا عهدوا الله إنهم رجع هربوا المنافقين عفدين خلا رجعوا مثل مين واحداً يعني المخلسين. خير إيه خير ما بلعب يسبونه كذا ورجعت هرب ورجع من غير ما بلنا الناس ناس ب لا ما يحتاج قد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله ما له وهذا العهد قال إنه بحتاج يسألون عنه ما هو ما يزاله حني عهد واحد ربي إنه بيسويه ورجعت يتخلى كل يوم ينفعكم الفرار وإن فررتم من الموت أو الطاعة رسول الله له لا يا ولد والحرب تتبذث عاهدوا انهم ما يهربون انهم ما يذرفون قاله كل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او الكفر وإذا لا تمكنون الا الى لقاء الكهف يعلم الاله يعني المفروض المؤمن ما يفر ولو عنده انه خاف لن... ولو خاف من الموت ان إذا اذا هرب مثلا وبدي حي ما يقول انا مو موت ما عم قال ما عم مقابل يعني انه يهرب من المعركه ورجع قال له هرب من المعركه بابا يموت وشباب الدايم كل واحد باعته يموت فسال له واحسن له واشرف له ان يموت عاد هايش في المعركه بدل ما يعصي الله ويقوى مصير الجنه قال قل لي ينبعكم الزرار ما هناك احلك قال انت تهرب ما تقعد الله قليل ورجعت هاي تموت عندك باعت الدايم قلت تهرب لن ينفعكم الفرار وإن فرتم من الموت أو القتل سوى هرب واحد من الموت والقَتْل ما بيحتي احتي رجع أي موت بعد وإذا اللهم التعبان إذا هربتم من تقع قاعدين ولا تقعدين يعني من تواح تمتعب يعني كان من تواح جالس نحياء الله قليل وبعث موتهم فاحسن لكم إيه ورجع يلقم عذاب خال فاحسن لكم بدل ما يعني تتصير ربي الجل إنك يعني تأخر في عمرك قليل سنوات قليلة أو مدة ربما أقل من سنوات احسن لكم من أنكم لا تخالفوا أمر الله لا أفضل. لا من يعني نغير الطريقه من غير طريقه القتل ما تثرش كذا لا حدكم ضفي لا لا يا رب لا من غير عشان افعل من غير القتل يعني من اسباب الموت احيانا بيجي باسباب الموت غير القتل يعني الحين جوال يعني في بحريقه ولا بشي باي يخترب ولا بشي باي ينهدم ولو هرب واحد منه <تأل> يعني ولو هرب واحد من الموت جاء سبب للموت وهرب منه قال يشتر يموت ما بلا انه القتل القتل في بموقف مشرف فالمفرض انه يقدم نفسه فهذه دي فرصة عظيمة انه يستشهد وينال الأجر وحسن له منه لانه اذا فوتها ما بلا قلب يجي فرار الزحف ويجي هو إلي جهنم بالله يعني المدة هذه بعد تبعد قليلة في ما هي تستاهل هي وتفحب الاخره من أجلها الجائح والجائح تخلط في جهنم قل من ذا الذي يأصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة أيضا المحروب إن انكم تلجأوا إلى الله وتعتمدوا على الله حتى في الحق تبعد في كل ما أمر الله تعتمد عليه قلوا ان إن الله ذاكت أراد بس سوء ما أجل حق نافعنا اذا شاء الله بك فيه ما راد له أحد له من وصه وكذلك إذا اراد بك نعمة ولا رحمة ما له أحد يمنعه منه فانتوا اتكلوا عليه واعتمدوا عليه حتى كأنه يعرفوا أنه ما وجلكم الله شيء لمصلحتكم حتى إذا قلنا ان فالواقع أنه قال قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني حتى ولو يقول المؤمن كذا يعني الله لا ما أقول ما هو جاي حاجة حاجة في في صالحك الله وما هو جاي إلا هاي يتمفعني إن مت فوجد شكل لي وإن حيته أمر الله ولا هو جاي أفضل لي. يعني لأن الموت يبي يحسن الإنسان الموت إذا جاء مثلا إذا مات ما حصل له يموت فالله قال اذا يعني إذا اعتمد واحد على الله ووكل نفسه إلى الله خلاص لا أكن يبالي بشي لا يبالي بأي شي لأنه ما, ما جاء به الله وبس يعني لو بأس آيه تضطر يعني كل ما جاء به الله يتتبقى. لو بأس وقلت الله شو ما جاء به ودري أي كل ما حصل أي حاجة تحصل لك فوقه في, في مطلعتك وفي منفعتك أي حاجة فجاء يقول اذا واذا لان الله واذا اراد الله ان اسمك الله ما اسمع احد جهدي يضرك واذا اراد انه ينفعك ما جه احد يعني اذا ارادني يضرك ما جه احد يحمله كل من ذا الذي ياصيبكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه يعني المفروض ان الخوف يكون من الله ما يكون من البشر الله الذي ما جه احد يرد يعني يرد اجابه وكذلك المفروض ان الرغبه تكون الى الله لان الله الذي ما جه احد يرد اجابه عطاء ما يهده أحد يرد جيه إذا قد أراد الله شيء فنهي يحصل ولا يجدون لا من دار الله وليا ولا نصيرا ما يهدم يعني ما عاد أحد حاملهم ولا عدهم لاجم فاحب ولا عدهم لاجم من ينصرهم إذا أراد الإنسان سوء لو سهر إيه ما هو أراد إذا بيسوي ذاهم يعني اشتى ذا ما حكت في أراد الله بك سوء ما أحد أحد رد وانا احسنت انتو اراد باكل ما فمحهد راد لك فباست بي لدى الله السوء ايه جي لك مثلا عذاب ولا لا اجي ان <تصفيق> الله ما بيريد السوء يعني ما بيريد العمل باسم ان لما اذا حق واحد بيريد الله. الله بسبب عملتها شاب فاذا انتو اذا ابترو اعمالكم بسبروها بحيث ان اهلاكو نجي أهل لكم من الله لا ارخد ماذا اخطاظ لنبيه نعم لكن يقول لهم كذا قبل قد يعلم الله المعوزين منكم والقائلين الإخوان مهلما إلينا ولا تنبعث إلا جنات. قد يعلم يعني الله يعلم هذا الأمر أمر محدق علم الله. قد قلت الله يعلم المعوزين يعني به الناس بيعوزو بي أيه بيثبطو الناس ويعوزوهم يعني يعوضهم على الخروج ويردوا ويرسلوا لهم كان يرسلوا لهم لأن به الناس ما خرجوا. فير من يعني من نافذين ما خرجوا. بعد برسلو للاخبار يعني تحب الى اصحاب يقول ارجعوا لكم ما بلا بس كذا بس ضروا وبشر لكم ما ادري ما لكم يعني بيضبطوهم عن الخروج وكما رجع واحد الحاجه مثلا من أهل يعني المغاربه المدينه قالوا يهبطون فقال هذا الامر الله بيعلمه الله يعلم المعوذين يعني ذي يحاولون انهم يعيقوا الناس من الخروج يهبطون الناس يحذروهم من الخروج للانتقال في سبيل الله فالله بيعلم بهم وذي بيقولوا الإخوانهم ايش هلم الينا تعال خلانا هلم يعني اقبل الينا تعال خلانا هلم اسم يعني بمعنى ايش اقبل هلم الينا يعني بيقولوا هلم الينا او هلم الينا ولا ياتون الباس هل ولا قال الله عالم بهم وانهم جبناء ولا باي ياتون القتال وكذا الا قليل ما بيستطيعوا فهم اثرا هكذا ما بي فيه في جبن ما بي يحطونه في في مال على خاطر الا شيء شي بسيط وبيه بيجنبوا هذا المواد يعني جبنا زي ما قال اي حد عليكم فيه عليكم ارواح يعني بخلاء ارواح ما شيء اي بذلوها معكم في سبيل الله في حد عليكم فاذا جاء الخوف رايت ينظرون الي يعني ما يسترح معكم يعني حد يعني بخلاء بخلاء القلوب يعني بخلاء ارواح وعليكم عليكم يعني ما يقوموا معكم ما يقوموا يعني بيعطيك بيديك شيء يعني أي ما بيديك نفسه يعني يقوم معكم يعني ترى ثقني يعني ما أقف ما بيقوموا معكم بيخلو بعنفه ما يمكن أي يقوم معكم في قاعة المدرسة ما بيدوكم <تصفيق> ما ريح <ولا> معكم إيه فهم ما ريح معكم ما لابد من معكم يعني خائف على نفسه ولا شيء ما مستعد يراحي بنفسه ولا غيره حسن عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم حتى يعني هذا لا يزيد في المرأ. كما جاء والمنافقين كما جاء خوف شديد يأخذ <تصفيق> مثاً من رسول الله من المثل يعني يعني من الذي تبقو كلهم على... على على كما خافوا قال ينظرون إليك تدور عينهم كالذي الذي يخشى عليهم الموت يجدوا من الموت ويشعانك فيه منه يبتهج للرسول ويرس المخلصين يعني ما بهم دين ما بلا يعني ذا جاء خوف شديد بيجا على اللائمة على إيه على رسول الله والمخلصين <تصفيق> <المخلصين>. <تصفيق> يعني ما أنا أنتوا اللي وجدتوه أنا أما أنا اللي مذ ما... يعني لو ما قالوا تدور آه يقال تدور آيؤنهم كل الذي يخشى عليه الموت يجودوا خائف من الموت بيجبونو ببحر الروفي رسول الله رأى عشرة وهو والمخلصين قال فإذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كل يغشى يخشى عليهم من المثل فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد وإذا بعد ذلك منهم أفترجوا فيكم قال يخلصوا أعراضكم سلقوكم يعني ذموكم بكل أي ما بألسنة الحداد يعني ألسنه بصيرة فالذم معها يعني حدة حدة كأنها بتخلص يعني تقطع قال جرح كبيره نعم يعني فكياء قال سلقوكم بأل سنة في الجزاد او اكتلخاف لا اكتلخاف ما بلعب يتحجروا ويعبس رجالهم اكتلخاف يجيون <تصفيق> متحان كين ويراغموا لي يبهروا رفت كذا معين تراويسة ويزي وكمات مع النوء افتلتوا دا يعني لقد لا لاحق واحد كافي باجوا لبوقف باجوا الموقف صعب على المؤمنين إذا حيث يمع عليهم دا الاحيال وجي ناج كذا فانهم يعني عمنا ما منهم مجعوها <تصفيق> فإذا ذهب الخوف سلكم بأذنة انحداد أشحة على الخير ما يشتعف على الخير أولئك لم يؤمنوا هذا السبب ما بإيمان أي خير ما يشتعف على أي خير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم هذا قال ما بهم إيمان فلذا ما نبعت أعمالهم كلها وذي سواوا الظاهر وتوى الناس إنهم مسلمين اعمالهم كلها ما سبرت شيء أحبط الله اعمالهم يعني ما لهم أي الله عمل عمالهم كل شيء لأن الإيمان أساس العمل ما ينفع لو عمال واحد ما يعمل وما به إيمان ما يقدم مصدقين باللافظ مصدقين بالرسول فما هو نافع لو راح يصلي ويتطوع ويخرج مال ويزكي ويصدّع ما هو نافع يعني جعل الله. الله سبب في هذا لكن عم الشيء نفهم كان حين فيما بإيمان صدق ما نفع ثلاث أعمال ولو قر فعَلوا قرابات كثير ما جعل سمي منوها ولا تأثر فيهم هذا الأعمال أحيانًا تأثر في الإنسان أعمال الخير كما بالمؤمن من بالله ومن باليوم الآخر وفعل فعل خير بعضًا بيجيء تنفع فيه وتأثر فيه تسبره أفعل الخير يعني ولوه بمحق ويخبر وبيفعل فعل خير يصدق ولا يعطي ولا يسوي كذا مواقف بيتوفر ولكن الى هو مسؤول عنه ان يكون هناك قلنا يكون ما يمكن ما هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ما يكون هناك من من يكون هناك من يكون ما من يكون هناك من يكون لا, لا قد عمله. بعد يا عمي. يا عمي. ما ان تتعامل مع هذه الاموال التي تتعامل معها معها معها معها معها معها معها معها معها معها معها معها معها معها معها معها معها ما كلها والله ما امن بالله بل ما بلا من ما, بلا مهت... ما بلا من لا ما <تصفيق> ما <هم تصفيق> فضل الله. فضل الله. يعني <تصفيق> ما لا نخيب ولا ما تصدق هذا جواع لا الايمان ما الله أبطل أعمال ما نفعتهم فعلتهم هذا وحدة. يقولنا بيسبر يعني هذا المعنى الظاهري. لكن بيسبر يقول واحد الجروب هذا اللي بيسووها الناس ما استرد فيهم ولا نفع في تعيمان. ما داد في إيمان مريس يسبر يسبره. تصديق مريء. ما هم بشيء تصدق من العصب. ما هم ذري كبرس. إذا بيسبر إحباطش يعني إحباط يعني يبطل. ما بيسووا إحباط إلا بعد العمل الجروب. فقال له هل يمكن ما يكون ما ما مثل هذا هو مثل ما هو مثل هذا هو مثل هذا هو هذا عندك <معنى> الإبطال. <تصفيق> ومنور هو مثل هذا عندك هذا عندك مثل إنه ما مثل هذا <تصفيق> هو هذا عندك مثل ما <تصفيق> هو الله في في في أنا يدور عندك حق تدق معهم سال، عندك المامرين. أنا أحب الله أعماله. إيه لكن ماذا نمنافقين، ما منافقين ما أهم شيء أصلاً. هذا ما أحب لكن المنافقين ما مسافر منافق يعني ما هم صدق بالله ورسوله، عندهم لا ما هو رسول كذا. لا يعمرش ما عمر، ما سابر منه حين الله يعني ما ذب ما على ما يجي واحد؟ قال. لا واحد. قال أحفظ الله عمار لأن ملئه اليوم هو واحد تجيء وتصوم آمن ورجلنا تونا تجيء. ما هو فاا إحنا إحنا بنسمع الحباط خيرات يقول المؤمن المؤمن المؤمن إذا بيطيع الله ورجع بيصيرنا بحفظ عمار بس. نحن بنحفظنا هذا المجال. الحباط هو الإبطال وعدم الفائدة بس الإبطال يعني إنه ما أؤمن. الحكم أنماذج. عدم عدم القبول نعم قال ولا إكلم يمينه فحفظ الله أعمالهم وكان ذلك على الله يثيرا يعني ما صعب ما يعني اعمالهم يعني ما هم يعني ما هم مشكلة وأسهل جيد. ما يقبل اعمالهم ما هم مثل البشر قد يتاثر ولا قد يجي ولا يشتين الامر هذا ما هم ما يبشي من عربي منه من احزاب الاعمال يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان الأحزاب الاحزاب ويردوا لانهم بادون في العرب كان عزم حتى ذر أهل المنافقين ذي هربوا المدينة عادوا في المدينة يعني فريق ولا طويا أم لا ما محب... فأه... قر فأه... أه... اليهود ال اليهود أذن اليهود أذن قلناهم تحاولوا مع الأحزاب هم حالفوا معهم لكن دول المنافقين ذي رجعوا قدموا في المدينة والالأحزاب قد هربوا وعاد ذي في المدينة خائفون ذي هربوا ما هم دار إنه ما عبشين قد وقد الله جدنا صار أهله صار الدين وكذا جرى الخوف أوه. قال يحسبون الأحذاب ولم يذهبوا عادم كعادم خايفين في المدينة وكذا ترقوه مع أحد فلذا قال وعيه في الأحذاب وقالوا بده قال وعيه في الأحذاب يودون لو يودون لو أنهم بدؤنا في العرب قال قدم خائفين وبعد ما يعني يترقون الأحذاب باعثمنه قال لا يجي الأحذاب ثاني مرة يتمنى أن ما هو من أهل المدينة يثمن أن بلاد ثانية يثمن أن نبدؤ قالوا وإن أعطي الأحزاب يودوا لو أنهم بادن يعني عند من الاحزاب الأحزاب ما قدروا قلنا لك حزم الله الاحزاب الأحزاب أذيب المعسكر المسلمين عرفوا في ما وفرحوا بالنصر وذي قد هربوهم في المدينة حازم ذال ما قدم داري فأذيب حافهم ذلك ما قدروا هذا واحد الثاني عندنا قال ومذول قال خلاص تدي من الأحزاب لا أي ثاني مرة قال ثاني مرة من جاوا ثاني من المدينة معتحمام زطور قالوا في غير إنهم قالوا لو أنهم بادون. يعني بادون يعني في, أهل أهل في, أهل في بادون في العرب بدهم منهم قالوا جيوم بعيد فلا بادونا في الأعراب يسألون عن أم بعثهم قالوا عيوم اتمنوا أنهم ماهمنا المدينة وأنهم بعيد نبده ما بلا بيستألوه شحبارا مثل مثلاً يعني بعيد إيه بعيد جام ما ما بتندموا حرجين يسألون عن أم ولو كانوا فيكم ما جاثلو إلا قليل لو ذهروا الذين هربوا رعت غسيكم حين ترقو أصلاً ماهمنا بعيد مثلًا ماهونا فلو طعنت معه ولو قال بعثهم ما قال ج... لأن ماهم جاث إلا قليل وبرجع يفر بعيد ضرر أكثر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال المفروض المسلمين ذيك أعماله لهم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول قام وقال ما قال. إيه وقال وصمت. فالمفروض أننا جت أدوبة. وقَالَ وَيَصْمَتُ. قَالَ هَذَا أَشْوَاءٌ طَبَعَانَ. لَيْسَنَ كَانَ قَالَ كَانَ لَكُمْ لَكِنْ مِنْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ ذِي ذِي مَمِيزٍ قَالَ كَانَ لَكُمْ لمن كان يرجو الله؟ قال لمن يعني بدل كان قد قال كان قد قال لقد كان لكم ليمن كان يرجو الله منكم يعني؟ كان ليمن كان الله؟ إيه كان لكم ليمن كان يرجو الله منكم؟ قد كان لكم يعني ليمن كان يرجو الله اليوم الآخر؟ اللي هو يرجو الله ويعرف الله ويعرف اللي باقي يوم آخر وذكر الله كثيراً وبيثمر الذكر وهذا هو مؤمن ما هذا المفروض أنه يعني بعد سب رسول الله؟ ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا إيمان وتسليما تعرف الم المؤمن الصالح إذا في ثبات هذا سبب لكن ما م... يفسر بر... هذا الله في كل شيء ثبات حين وقبل كان لاحظ بنفسه وقام ووقف ولا فكر في فضلات سوى مثله. قال ولما رأى المؤمنين الحجاب شيء خبرنا لما المؤمنين المخلصين إن كان موظف غير ما هم سيدار المنافقين قال أول ما رأيوا الحجاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يعني وافدين يعني هم درايو خوف يعني إذا الجل الكبير قال هذا لي وعدنا الله قال الله ما هو سابر. قالوا قالوا إن حين نزلت هذه الآية قال حسب الناس أن يترقوا أن يقولوا أم أم يعني ولما ما يلفت له ما, ما علم الله الذي جاء لكم على الصلاة حسب الناس يترقوا يعني ولم قال ما تبغون ما ولم علم الله الذي جاء قالوا أذى قال إنك الله ما وسابري إيمان لأو جف تلاعث جدة ما وسابري أن من واحد ولا يجلس غلا ولا يجلس شيك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> آه قالوا هذا هذه وعدنا الله جيلنا شكره جدا لكن الله ما هو منفي لنا ما بلانهم ابتلاه وشكره لنا لكن يعني إن الله فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله فذكر الله ورسوله فذكر الله فذكر رسوله وذهبوا زاد إيمانهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمان وتسليم الأمر وله من يعلم الأمر الله من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه قال به رجال صدقوا لأن معاهد الله قال به على إيش أني راحه بأمفسيم قال به ناس صدقوا على هذا إن إلّا أنو التصديق إلا سلموا في لله ويعني في ما أراد به و ما أمر الله به يمان يعني تصديق تصديق يعني بالزعل ورغم يجيه عمل وتسليم لله ورسوله وشما قال في أي مبس هل تقال من المؤمنين؟ قلنا مؤمنين دقاء هل تقال كداء؟ وين؟ من المؤمنين دقاء من المؤمنين؟ من المؤمنين رجال وش؟ عنه تجريب عنه تجريب يعني هم من اسم الرجال والله ضعفهم هل تقول قد قسم قبل؟ رجال من المؤمنين؟ وحاقوا لي حالا سهلا الله وقد يجب ما يجيهم داخلهم ما يجب فيه بالقسار أفلا الشيء عهد الله على أن نم... وقعت سبيل الله حتى لو قتلوا قال أو قال حتى ربما قال, ما قال بأن... أرواح من, من, من صدقوا مع الله هذا صدقوا هذا و... <تصفيق> وقتلوا يعني أي ذا حاب قال قال فمنهم من قضى نحبه صدقوا وقال بي... منهم من قضى نحبه قال حتى النحب يعني ال... النذر <تصفيق> يعني اذا وفى بنذرها نعم فمن من قضاء نهبه ومن هم من ينتظر ومن هم العيش هذا قاعد ينتظر الان لما يجي يعني ما ي ان في سبيل الله وثبتوا على ذلك وما بدلوا تبديلا ما بدلوا أي شيء جلسوا على ذلك مستعدين لتفاهب النفس سوى قد قتل ولا عادها ما قد قتل هذا عاد على الاحزاب خلاص خلاص لا يكذب لا ما هم ما سألت لا اشتين به كذلك الناس قد نذروا وانا بيستمروا على هذا على التضحية ما هم ما نفس المعركة ما هوا يضروا بالنفس المعركة لا به الناس قال قد نذروا يعني اشتين بيتحك... يتكلم عن انك تذكر المواد المنافقين كيف يثهو واشتين ملمونين لا به الناس قد نذر انه يضحي بنفسه وما بدلوا ثبث على ذلك بعضهم قد نجعه قد ضحها وبعضهم ريع واشن باقي ايش يبتل وقد نظروا رحمه الله فهم عندك منهم يعني المعاهد والنبه من, حمد حمد من, حمد حمد حمد من الضبارة حدا حمد. كذا بيقول مثل ولا الناس يدرس فيهم قال يعني المؤمنين المخلصين فهناك مثل مين المخلصين نذروا ندر بأن يستشهدوا بعضهم قد وفع وبعضهم ريئ يلا وإحنا بيجي ما عندنا منافقين يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان عفورا رحيما نحن <تصفيق> ندوش التعليل الله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 قال لي يا لا صادقين بصدقهم يعني اللي فذا في الجهاد وصدقوا ان يجي ها يرضي عليكم ما انا صابر على ابتلاء لا انا فعل با عن هنا ما بقول لأي دي قال هذا ما عدل الله ها يعني اعمل خاصه غربله هذا ما عدا الله ورسوله بيجي يعني وعدنا الله باجي كذلك يجي الله الصادقين بصدقهم يثبت بيجي لما يجي يثبت اي بيجي احنا بدنا انه قال الله راح تيجي لنا فتنه يبينا المؤمن من الايش والذين ضعيف اليد قال ها الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء برغم إن شاء يعني إذا عفيه النبي سبلا إذا المنافقين يجئونه عف عب المنافق عباس بريتو ويرجع وساب في إذا قال إذا إذا شا يعني كأنه إذا ما إذا استمر على هذا إذا استمر وما ما فالله بيع يعني يعذب عذب لأن الله قد قال إنه يعذب العافى إذا ما تاب وإذا تاب قال باي يرفع عنه عليه يعني الله. ما ادرك المنافقين ان حباي صبرنا المنافقين ان شاء يعني وهو معناه إذا لم يتوبوا ان شاء الله يعني قال فإذا أو يتوب عليهم يعني يعذب المنافقين ان شاء أو يتوب عليهم ان شاء ان الله اذا ان شاء اذا استمروا إن, إن, ان الله كان عفورا رحيما لو قد ما فعل ان الله غفور رحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا قال في هذا المعركة في الأحزاب رجعوا بغيظهم يعني خسروا خسارة كبيرة وتعبوا وأنفقوا نفقات كهائلة وتعبوا وتبهذلوا ورجعوا خائبين عدد مغتابين حين رجعوا وعيشة بلوشة فيها غيظ كبير وفي انصار الدين هم يعني, يعني باجوا قدهم حتى ما عدهم كيف كفع باشترويسة ثاني مرة كذا. ما قاله بصعوب هذا يعني الفشل بيؤدي إلى أن يتحطموا ما يصروا في هذه الرحي فرجعوهم مقتاضين من هذا الموقف قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا يعني يقتاضوا ما يعلهم أي فائدة من خروجهم وكفى الله المؤمن القتال ماحتاجوا يقاتلوا ما بلأ من المن قتل رأس الشرك ورجع أرسل الرحالي شريح والجنوب ورد الله الذي قال الذين كبروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفل الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا قضاء الله وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين باهرواهم من الكتاب صيا... من أهل بعد بعد انتهاء هذا ال... بعد يعني هروبهم خروجهم يعني ال... على رجع رسول الله الى المدينه وريا قال اتاه الى قال اتاه جبريل على فرس وفرس اجل من غبار قال وش يعني وش ذا الغبار اخذ الرسول يمسح عن فرس جبريل وسال وش ذا الغبار منه قال كان عند بنت طارده له طاردهم بن طارد الاحزاب يعني لهم ان الله يهب البريح وبينوت والان قال الله يا امرك فان ايه كان تذهب الى اليهود تذهب الى قبل يعني قبل انت يعني لا يقترح ولا يقول مبلغ اول حينما اول امر انك تروح تذهب الى اليهود <تصفيق> للعقابه نعم لان اليهود جاءوا المدينه وكن بينه اتفاق مع النبي لما جاء الاحزاب خلفوا قاموا مع المشركين <تصفيق> نعم فقال ذهب حتى قال من قال ارجع قال الرسول لا صحابه من كان مؤمن ويسمع رسول الله ويطيعه فلا يصلي الأخر إلا في بني قريضة لا أجريا يقول هذا في اليوم في الصبح يعني في صباح كيكل ليلة اللي جاء فيها هربوا منها فخرجوا إلى بني يعني إلى اليهود مثلا بني قريضة وصلوا في سرعة عندهم وحاصروهم. هم طبعا كان اليهود بجمع حصول حاصرهم مدريسة جرسوا وفاجو جاء رجع سعبوا اليهود قالوا لهم باستنزلوا على حكم رسول الله قالوا لا قالوا ها بدكم على حكم سعد بن معاذ قالوا ايه فكان صاحبهم قالوا <تصفيق> مستعرهم قالوا ها ايه <تصفيق> ايه كان يدعب في رواية الثالثة بلا سير رواية الثالثة يدعب في رواية قالوا من الوسوال قال قالوا على حكم رسوله قالوا لا على حكم سعد قالوا لا قالوا على حكم سعد بن معاذ بينه قال ما هو رأيه على دي كل قالوا والنساء تسبع والذرار واموال لم تأخذ في مسلمين قال رأ... قال واسمه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقد حكمت بحكم الله من ايش فوق سبع ارض يعني من فوق سبع سماوات حكمنا رسل... حكم الله قال سعد ف... هذا وهذا وفعلو فهم كذلك قال انزل الله الذين ظهرهم يعني ظهروا لحجه كانوا في بيحصونهم الحصول قلنا السياسي هنا قال السياسة يعني الحصول، الذي بتحسنوا بها، لان السياسة يعني أي حاجة تتحسن بها تتم بها. كان بتحسنوا بيحصلنهم يعني معهم قلاع وحصون وفي أماكن مرتفعة. قال أنزل الله الذين ظاهرون من أهل الكتاب، هذي ظاهروا الأحزاب من أهل الكتاب، ظاهرواهم وقاموا معهم. أنزلهم ظاهروا أهل... يعني مشركين، يعني ساعدواهم عاونهم. هذي قاموا على هذي قاموا على الأحزاب من اليهود. <تصفيق> قال بقى قال أنزلهم الله من سياسهم من إيه من قلائهم حصنهم نزلهم الله وقده في قلوبهم الرعب ويا أصابهم الله برعب شديد والله كانوا يعني جدًا يهود ماهم بسيطين أولًا ما مثلها فتاة معها محس يعني قلائهم محسنة وكان معهم جاهلين وكان بصار ماهم يعني <تصفيق> خديت واحدة قبلها إيه ولكن الله قده في قلوبهم الرعب. وفف من النبي صلى الله عليه وعلى قال قال وقذ في قلوبهم الرعب ورجع ونزلوا فريقا, فريقا تدخلون وهم قالوا اللي ذي قلنا المكاثرين وتأثيرون فريقا يعني استوليت عليهم جميعا وأورثكم أرضهم وديارهم يعني, يعني ملككم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تضعوها ربما يعني حتى أماكن ما يربط السر عندها. خاصا به. وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي وقل لي أزواجك إن كنت نفرذنا حياة الدنيا. إلى هنا. سورة الأحزاب صفحة أربعمائة واحد وعشرين آية ثمانية وعشرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي أقول لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن, فتعالين أمتعكن وأسرفكن سراحا جميلا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 وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهنية الأولى وأذن الصلاة وآتينا الزكاة وعطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الريس أهل البيت ويطهركم تطهيرا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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم معفرة وأجرا عظيما عد الله لهم معفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان ان تكون لهم الخيره من امرهم تكن نافعا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل بل ضلالا مبينا واذا تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهم وطرا وكان امر الله مفعولا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 وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخريكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى أibileه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا ذكنا ما نسينا فعندما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين اللهم تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت إن كنتن تردن الحياة الدنيا ودينتها فتعالينا ومتقبلنا وشرح كنا سراح جميلة عانى النبي في وقت من الأوقات. من طلبات زوجاته مثل سائر الزواجات يطالبه بل يعني بال يعني بالذنين أو ثياب ونحوها متطلبات يعني طالب أزواج النبي كان بيطالبوه الله ينصره ما هي نافع نطالب الزواجات النبي طالب النبي بمطالب ما استطاعها منهم مثل أن يأتي لهم ويعني وحلي أو نحو فكان هذا بيشغل النبي يعني بيضايق النبي من هذا الأمر فالله أمره أنه يخيرهم قالها أقول لهم إن بدهم يقعدوا معك على ما به ويتحملوا ويرضوا يعني ايش بدي بديهم فيه يعني وفوء السلام ويطاع أهل ورسوله وان بدهم بالدنياه وكيفه فبا يطلقهم ويمتعهم يعني وينفق عليهم نفقة العدة ويديهم اللازم حتى وخرج فامر الله النبي ان يخير نسائه فقال الله قال يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تريدن الحياه الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن واسرحكن صراحا جميلة إذا انتم تشد الدنيا انت زينه زينه الدنيا فتعالينا يعني قالوا تعالوا بان امتعكن يعني بيطلقهم يعني يدينهم اللازم حقهم ويسرحكن يعني يطلقهم يسرحها يعني يطلقها احذ انها تذهب الى الا امتعكن اذا قالوا امتعكن بعضهم يفسر المتعه بان النفقه بيديهم النفقه وبعضهم بيقول امتعكن بيقول عبد حاجه هنا يطلق واحد مرأته باسمها المتعة قالوا هي بها متعة واجبة طلق واحد المرأة تزوج واحد المرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ولا تسمى لها مهر إذا تزوج واحد المرأة ولا تسمى مهر ورجع طلقها قالوا يهب بلا متعة المتعة يعني كسبة كسوه مثلها مثلها ثوب ونحو والحاف ومدري شو كان هذا المتعه لكن ما ذولا قلنا زوجاته قلنا محمد يفه ما لك لكن ايضا اذا طلقوا احد مراته من قالوا مندوب انهاب لها متعه يعني تسوى مندوب في غير ال... يعني اذا بده دخل بها فهو مندوب ومن ما دخل بها فهو واجب ولا سمع ربنا ما هو واجب على حدا على الاطلاق فالمتعه على لا يجب عليه أن يحصل لهم سياب ولم يشتوى في فياب مدري كيف وزيناه ويشتوى يشتوى ديادة لا لا علي يديهم عليهم ذي معه وثاني أنها النبي مشغول ما هو مشغول يعني ما أمر أمه هنا ويشعر نشر الدعوه نشرة دعوة هم يشتوى دولهم نذنينه فقالوا ما بدهم خيرهم يعني يقول له يحسم الأمر لا يكون يطالبه في الدنيا ويشتوه كذا لأنهم بيجي فيهم طمع يجي فيهم طمع يجي فيهم طمع يعني مثل باقي النساء ما بل أن يشتيه يحسم الأمر الله عقب عليهم ولا لا الله يشتيه تحديد لهم إما كذا ولا كذا شو ما بدهم يعني الحينج وتحديد مصير إما يختاروا كذا إنهم باي يصبروا على ما حفوظه ويقول له في طلقهم والنبي مأمور بهذا قلت يقول لهم كذا إن كنتم تريد من حياة الدنيا يعني كأنها عبر عن ذي الشيء كذا وبالتخلى عن رسول الله وعن يعني بدل ما تجلس مع رسول الله وتفرح بس سواب يعني بأنها يعني في ذي الله يعني ترجيح للدين وذي تشتي يعني أنها ترجح الدنيا يعني كأن الرغبة في الدنيا هي يعني حاجة عسره يور بتخلي قديم مقابل طاعة الله ذابه رغبة زيادة اللي يعني يرغب واحد في الدنيا إلى حد إنه ما عاد يرضى يعني يقصر فيهاش في حدود الله وفي أوامر الله. فقال إن كنتم النتريد الدنيا يعني به رغبة شديدة بهذا الماجد أنكم تصبروا على مع على حرس الله فتعالينا. لا هذا في حياته قال في جو. يعني مجرد مجرد طالبوا. بطالبوا كلنا طالبوا وشغلوا شغل ما حلوا. ودب نشوان وعيش توقع الزياب جديدة وشتهم دريق تهيفوا بزريق يعني زيادة. ما معجي. ما متمكن ما معل... ما, ما من هذا فقال تعالينا أمتعكنا وأسفحكنا يعني دي حقكم اللازم يعني ما قد حقها ويسرحها يعني يطلقها جميل لا فيه شغله ولا مضايقه ولا يد. المتعة هنا إذا فسرناها بالكسوة وإذا فسرناها بالنفقة فهي واجبة بعضهم يفسروا المتعة هنا ما تكون يعطيكما النفقة والمهر والمهردة ما أعطيهم جابكت ايه؟ نفقة العدة نفقة العدة هذا الزواج؟ قبل ما يجب بحكم لا جاءوا ما يجب منعوا من الزواج فاليوك التغير الزواج؟ هذا قال إيش ورجاء قال وإن كنتنا تريدنا الله ورسوله لا يعني الله أنها الزواج النكايزة بديكم بالدنيا خلق فيطل لكم وانتو تبتلوا يدبروا حالكم كل هذا اختارني بديها ولا سوز ما بديها اختاروا واحدة الظهر حبلها الظواج الظاهر كان المفروض كذا في البداية ورجع قال وين كنتم تردن الله رسوله في الدار الآخرة وإنكم تشتغى الله وتشتغى رسول الله وتحملوا يعني تمتثلوا ما قال الرسول لا تشغلوا ولا تضغيقوا تشغلو فتقالوا وين كنت نعبدنا الله ورسوله والدار الاخره فان الله عادل المحسنين كناجر عظيم فان بيع الله لكم اجر عظيم مبلغه قال عبر قال للمحسنات يعني الذي تبعد كذا قال الحين قال عادل المحسنات ما قال عادل لكم يعني الذي تحسن وتستمر على هذا لما سعزم دينهم أجل زيادة حظيم كمم عظيم السلام منكم ها أجل عظيم زيادة حظيم اوه ما هذا إذا أجل منكم نعم قال وليد تختار رسول الله وتختار طاعته وترجح الدين ترجح الآخرة قال بأجلها أجل عظيم طبعا لكن إذا استمرت إذا أحسنت فأفعالها طبعا ما يكفي أنها امرأة رسول الله يكفي أنها تختار رسول الله بك قال وليد تمتزل في إلعين يعني تحسن أعمالها فيما بعد يعني إذا خربت الهدف لا ما قد ما تخرج من الله. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. قال النساء النبي ما هم مثل باقي النساء هذه تجيب فاحشة يعني ما أطيها بالغفة الفحش هذا قال ما باقي عذابها مثل باقي النساء باقي عذابها زياده باقي لانها لأنها لأنها الحين ما عدى مبلغ التعصيب بس لأنها حتى على على تخرب على البيت على بيت رسول الله وشرف رسول الله يعني حين تخرب يعني أي حاجة بتشوه رسول الله الحين جوا النساء جوا فيهم مثلاً بيفعلوا المعاصي أي معاصية فهو يعني يخربوا على البيت اللي هم منه فقال ثانيا انهم في نعمة يعني المفروض انهم في نعمة حينهم في بيت رسول الله بيتعلموا أكثر فرصة التعلم أكثر وفرصة و وإكسرانهم رسول الله وباجي لهم أجر زيادة فقال مثل هن لكم أجر زيادة إنكم في بيت للوحي وفي منزل الوحي وعند رسول الله إذا فعلوا شيء جاء لهم أجر زيادة وإذا يعني أطاعوا الله وإن عصوا جاء لهم إيش جاء لهم عقوبة زيادة مثل ما بيقولوا مثلا العالم العالم عبي له أجر زيادة في الأعمال يجري جيه عارف وكل وإذا عصى وجو عاد الحجة حالها عسر وجو إيش؟ عسر من إيش من الجاهل فقال من ياتي منكم نبي اي بهائجه مبينه قال مبينه يعني واضحه الفحش ال... ال... ولا واضحه انها معصيه باينه يعني باين انها معصيه يعني ظاهر امرها يعني, يعني ما دخلت الامور على المشتبهه يضاعف لها العذاب وضعيفه وكان ذلك على الله يسير ما هو صعب على ربي ولا احد يعني لا تدرون خلاص ما اذا قلتم زوجات الرسل انها ساوروا نسويهم مابدهم ومن يجلس من كن لله ورسوله ولعك تطيع كن لله يعني تطيع تخضع لله وتطيع للرسول وتخضع للرسول وايضا وتعمل صالح وتعمل صالح هذا قال نؤتيها اجرا مرتين قال باهي له الاجر مرتين يعني زياده على باقي النساء <تصفيق> قال الله والصلاه والسلام على رسول نعم قال اذا قال وذي تعمل قال ومن يكون منكم نذيت تطيع الله تخضع لله وتستجيب لكلام اوامره وتطيع للرسول وتخضع له وتعمل وتستمر ويكون عملها صالح قال بان انتهى اجرا مرتين ووعدنا لها رزقا كريما فليفاجئها اجر كبير رزق كريم في الدنيا ولا في الاخره يصبر في الدنيا والاخره أي ما بشيء محدد. الحين قلت عنهم لا فرض بعينهم عليهم بعين. الظاهر الظاهر يمكن لكن بيجوا عام الدنيا والأخير اللي ما حدّد. يا نساء النبي إذا كان عد نساء النبي لما كان زيادة. حين في بيت النبوة إذا أطاعوا في أجر مضاعف وإذا عصو فالوزر أيضا مضاعف. العجوزان مضاعف. يا نساء النبي هذا بيان يا نساء النبي ليست هناك أهدي من النساء. من في الباقي النساء إن اتقيتم إذا سبرتم فمن في الباقي النساء أنتم أفضل إذا سبرتم فلا تخضعنا بالقول اذا حينكم كذا ولن تزياد على النساء فالمفروض انكم تكون فيكم تورع أكثر تورع أكثر ومحاوض على بيت ربوه أكثر فقال فلا تخضعنا بالقول يعني إذا كن كلموا أحد لكن جاء بلين وتودد وي وي مع حد ولا لا لا يديه كلام على قدر اللازم لا في زيادة ولا فيه لا فيه يعني يعني نعومه نعومة زيادة ولا فيه كلام جاف يعني على قدر هاي فكذي كلا قالوا لا بس ما هو ما أنا والله نجيب كذا ولا نحن بدنا ندري يعني يحاولوا يتوددوا أيه ولا يظهروا أخلاق إلى الذي معه لا وهذا ايضا حتى مع النساء عامه المفروض في المرأة ذلك الحمد للنسبة لصوت المرأة ويقولوا سأل إذا كلم هذا المرأة إذا بحاجة الأجنبية المرأة الأجنبية إذا كلمها ولا يخشابتنا ولا شيء إذا بحاجة سأل لكن في حدود الحاجه لا يزيد كلام ولا لا ولا يلعب بالكلام مثلا سالها هذا الثالث بس لا تحتاج تعتذر ولا تبله مدري وش ت يعني في كلامها يعني بعض النساء ما بتكلم يعني مع زوجها مثل ما بتكلم مع الغرباء فيديها تتأدب مع الغرباء ومدري ايه والزوج هي جاي فيتشخب هذا غلط كبير المفروض ان كلامها مع الغرباء ناعش كلام عادي لا فيه لا زيادة ولا فيه ولا تحاول تلين كلامها يعني بعضهم بيظهروا إنهم فيهم أخلاق وإنهم يعني بهم أدب لا لا ما تظهر كلام ما هو أدب. ما هو أدب. لا تظهر أدب ووأخلاق وما أدري إيش تتكلم كلام عادي لا يعني لا يجي في أي أي وخلي ووخلي الناس تقنوا في الكلام ولا الناس تيجي تنكت ولا تظهر م هذا ما فيه ما هو حاجة ولا دمع. يعني ما يظهر ولا قليل تضحك مع يعني مع ما هو محرم لها ولا تيجي اه لا ابن عمها ولا وش ما ولا اخو زيها ما اسمع لما هو راح هنا ايش قال اذا قال لا تخضعنا بالقل لا يقول خاضع كذلك في تواضع وكذا لا الخضوع يعني التواضع لا يقول يعني يقولنا راح يقول انا فلا لا يوجد في اي لا كنت بديناهم ادري كيف ما هي انها محترمه ونهام لا يحترمها بالنسبة له أخلاق. قال يعني كلام جوه عادي. فلا أخفى بالقول لأنه قال فيط مع الذي في قلبه مرض. بعض الرجال إذا جاء جاء برب أخلاق ولا أمانة بيقدرني مكيفين عليه وإن ذي هو مريض في في قلبه مرض ما فيه دين فذ جا إذا جاء برب بإحسان ولا بنعمة ولا بحكم ولا أمانة بيقدرين عليه هامدروا شاب سب سورة بعى إذا أراد شيء منهم بع بيرضاه له ويجي فيه طمع. هذا نتيجة إنتهى من أخلاق زيادة، ولا تلين كلامها، ولا تقول أمانا ماذا؟ إنهم أدري كيف أخلاقها، أدري كيف إذا قال ما يحدث تمع في قلوب الأشخاص بعض الأذى مرضا. ما نزاع؟ ما نزاع؟ أنا اللي حاجة على الرجال. سلام. دعوة في وعاء. سارت قولنا مراقب بار جل الله يجزي الجاوز. استخرر المراقب الرجال. فلا فلا خبرنا بالقول في أسماء الذي في قلبه مرضا. وقلنا قول المأعرف كل قول المأعرف يعني كان المحدود الذي ما فيه أي أحد يستنكره وجوه عادي ولا جو في أي ليونة ولا هي وقمنا في بيوت كنا يكون يجلس في البيوت هذا هو النساء النبي والمفروض أن كل النساء هو أيضا كذلك ما بينك أن اهتمام النساء النبيين زاد وقمنا في بيوت كنا المفروض أن يكون تجلس المرأة في بيتها تستقر لا تجي تخرج من البيت واذا خرجت تتحشم وتلبس بس يعني لبس ساتر لا تلبس لبس الزينه قال وقنا في بيوت كنا ولا تبرين تبرج الجاهليه الاولى كنت تخروج ان كان الجاهليه الاولى ربما قبل الاسلام وبعض فترات الجاهليه قبل ابراهيم ولا زمان ابراهيم فترات لكن يعني بعض يقول الجاهليه الاولى قبل الاسلام لان التبرج في الاسلام تبرج جاهلي ثاني يعني قال لا تحدثون التجال الأولى جدًا توجها لي وقال يعني إذا إذا خرجت من بيتها جيم تحشمه يعني لا تلبس الثياب اللي في هزينة. لا كنت تلبس ثياب في هزينة ولا ل تقل... لمكان قبل قال في عهد قبل الإسلام بعضهم والله في عهد إبراهيم وفي كثير من العهد السابقة كان بتروح تزي أنا مراوت البث الباس يعني أحسن الباس وتخرج بين الناس. والجاي يدي لفتهن وإلى أغراط وإلى انتشار فواحي قالها لا كنت تصبر المرأة كبيرة. لا كنت تلبس الباس في الزينة فالرجع ما مأتي الرجال فالحينها يشتي يعني مثل لهم ذالحينها بنلاحظ بدأ الناس يعني يتراهوا كذا الباس ذلك يبقى مثلا الغطاء بيهبوه لهم كابس بيهبوه لهم كاب يجيب مساتر وكل شيء فالحينها بيهبوه كاب بي يعني بيستعملوا في الزينة بيقول لا أسر بيقولوا <تصفيق> الدين عثر، بده عثر من الله شنو الامن في على، كيف النجاشات والتطريز واللمعة والمع بعض ما تبلا يوفي مضغوط أما لا بدو يعني كذو هاي كذو بهذا الطريق والمشكلة إن الحين ينتشر الشيء قبي تبرو بعض مع بسافر مع بلاي قد الناس جمع ما هم برد ما هم بيبرروا المراه اذا جاكوا بكثير من النسوان بيبرر بس فيات ما بي ما فيها حشمه تقول هذا بيجذب النسوان لا المفروض ان كل واحدة الناس تنتبه ولكن انت اللي بيجي ما عاد يه بد تزين بها كل شيء ولا ما يلا المفروض انه هل... يعني بيدوروا لنا حاجه اللي جميله ما المفروض الحاجه اللي جميلة ما بالنسبة لقطا حاجه انا هذا ما هو عباره عن قطا يسطو ويستعملوا ديميويل ما ولا يما ما يغورا ولا ولا فيهم ولا ما ما عندنا في 12 ولا غطا غطا غطا ولا دري 13 لا الكاب. كل يعني ما يعني من اصل اركاد بيستعملوا ك يعني بابا لا. داخل الحين داخل لا لا لا لأن ما لا مش مبلغ يجلي بس واكثر لذا اكثر النساء كذا قال ولا برجل من الجاهليه الاولى واقيموا الصلاهات واتوا الزكاه قلنا لهم رحم... برج يعني تخرج ت تظهر, تظهر للناس تظهر للناس الظهور أمام الناس وحاولت جلب الناس ولا يعني أمام الناس. فأنه كان له البرج البرج يكون عالي بيظهر للناس حين تظهر أمام الناس واه مستعمل واحد تظهر لا بثياب الزينة واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه قلنا لكم باهتمتي الفرضين انهم يعني كانهم عنوان الصلاه عنوان كل العبادات البدنيه والزكاه عنوان العبادات الماليه فيهتموا بها واعطين الله ورسوله اهتم بزياده وقال واعطين الله ورسوله ويسع الله فيما امر به ولا ربما جل المراد اعطين الله ورسوله يعني اطيعوا رسول الله لان فانطاعت الله تعالى للرسول الرسول بسؤال الله نعم انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرها ركزوا اذا الكلام الاول بيتكلم بالنساء النساء ويرجع يقول لنا الاهتمام هذا بالنساء زياده بثان ابن هو حرمه لبيت النبوه حرمه الان ده لانهم اذا جاء منهم شيء بيشوه اهل البيت ويرجع يجياد يجي مشرفوا اهل البيت في الكرامة أهل البيت عند رسول الله جعل على النساء هذا الأحكام، فلذا قال الأنسفتي أن أنت قال الخطاب معت خاطف، قال معت بالنساء، معت بخاطب النساء قال إيه؟ الكلنا، الكل قال إنما يريد الله يعني بيقولوا إن بيفيد التعليم، يعني الجلاب بنقول لكم سوا كذا وسوا كذا، قال ما كان قال الجل أن إحنا انما يريد الله لي عنكم الرساله لاهل البيت لجل البيت ان ينزه اهل البيت ويكرم اهل البيت امر الله نساء النبي لجل اهل بيت النبي يقول لهم حرمه زياده لان الله اراد ان ينزههم من كل ماجنا وان يرفع قدرهم فعين امر نساء النبي بالحرمه لا البيت حرمه النبي صلى الله عليه وسلم البيت لان المرء بتشوه الاسره كامل فجأة <تصفيق> إذن جعل لك جعل هذه التعليم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الريس أهل البيت إذن أصحاب اشتى هنا قدروا أصحاب الأهل البيت قال أهل البيت يا أهل البيت يعني أنت أبو يعني الله يعني أنت قال أصحاب إلى أهل البيت قال إنما يريد الله يعني ما فعل الله هذا الأمر وكلفهم بهذا التكاليف وزاد في تعليمات إلا إلى أهل البيت ليذهب إلى إيه عنكم الريس ويطهركم تطيره هنا نحن قلنا قد يقول بالبعض ما غير الثياغ هو في ثياغ لذلك وجعله النبي لأن حتى الآهل بعدها بجعلوا وذكرنا ما يثلا في بنيتفن وجعله في ثياغ النبي <تصفيق> هذه بعدها وذكرنا يعني قد يقول واحد إذن المراجب بالخطاب <تصفيق> نساء النبي <تصفيق> نساء النبي لكن لدينا أن يعني بيلاحظ واحد أولا يعني المعنى أنه يطلب النساء بهذا الأمور وهذه هذه الآذاب ليحرمها لأهل بيت النبوة يعني أنه استعمل الضمير انما يريد الله رزقكم عنكم. ما قال عن كنا. لو بيكلم, لو بيكلم النساء يقول عن استعمل ضمير الجمع يعني. إنما يريد م. الله عنكم رجاء كم. ما قال يعني كل. يعني يكفينا هذا نعرف إنه ما بيخاطب النساء. ما النساء هو بيخاطب النساء بيقول لا أول يأتي من كنا. يقول له وما يجنث من كنا ارجع يا نساء النبي للسنه في بيوتنا كلنا ولا تبرجنا كلها بالنون نزله ورجعوا يقولوا انما يريد الله لي بكم ماذا عنكم هل نفهم منه ان المراد به اهل البيت ما المراد النساء ها الناس بيقولوا كلهم كذا ما بلاحق بعضهم بيقول بان معهم بس إن مهل البيت واضح ما عنكم إذا أمراض بع يعني أهل البيت ما بل بعض بيقول ها ندخل النساء بينهم، وبعضهم بيقول لا لكن إحنا بنقول في روايات يعني ما فيها الآية ده على ما بل إن بيت بيرجيم داخلين وبس بي يعني وكل أهل البيت وبس بيرجيم خارجين ما بل النصوص به نصوص قوية وحديث كثيرة يعني حديث الكساء كسا نحدمان دعت هذا الآية. الله جمع الحسن جمع الرسول صلات الله عليه وعلى ذهب إلى بيت علي واخذ الحسن علي إله إله والحسن والحسين وفاطمة ولف عليهم كساء كساء على المجموع وقال إنما يريد الله وليده معنكم الريس أهل البيت ويطهركم تطهيره هذا الحديث قلنا رواه كثير حتى من أهل السنة واندهروا فقالوا إنها جاء تدخل أم سلم تشي تدخل معهم إن سمعته فيه ويقول كذا هو الأفضل قال, قال قال إنك إلا لأن لا تدخل يعني منع من الدخول وقال أنت إلا خير من تعلّل والله أبي قال, قال, قال ما مَا يَدَحْمُ لَمِيرُ وَمَنْتِينَ وَذَا فَنُزَابُنُّهُ أعرم ما قال كذا ما منعها كذا عندك ومدر جاهي ممنوعك كذا عندك ولا إلا حلّل الرسال قال إنك إلا خير قال إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِلَيْتِ إِلَيْتِ إِلَيْتِ النبي النبي قال هذا النبي قال انك الى خير قال لست يعني منهم انك الى خير حين يصبح بهذا ويمنعهم من الدخول ويقول انها الى خير <تصفيق> يعني اذا مشى على اهل البيت المراجع بهذه لان اهل البيت ترتب عليها اشياء كثيرة من حجيتهم ومفضلهم وزيادة وان اذا قالوا شيء كلامهم حق لم لا هذه الآية ان ما يريد الله ان يذهب عنكم ان الله يشيد عنها مبيس ويطهرهم إذن مثل هؤلاء الأسرة ما هم سابقا نقول كل كلامهم باطل ونروح نتبع غيرهم أوه. ونجري حين يأتي أسرة ثانية ولا أي ناس يحاربوهم ويعادوهم منهم على الباطل لأنه ما يمكن أن الله يوصفهم بهذا الشيء الوصف وي... و... وهم على باطل ويجعز به منها إذا قال إذا... يعني لأن المراد ما يريد الله يزبع عنكم الريس الريس يعني كان القذارات يعني نزههم من المعاصي منزه من المعاصي وبالغ في التنزيه من المعاصي حتى يجعل يشبه المعاصي بالقذاره يعني أن فوق هذا الامر أنتم منزهين عن القذارات والمعاصي حتى قالوا من زيادة قال الزمخشري من زياده الاستنكار على المعاصي حين يشبهها هذا والزيادة وزياده الاهتمام بالطاعات حين يصورها بالطهاره إنها طهاره ونظافة يعني كانه بيقول يطهرها طاهرة. إن قال إنما يريد الله أن تبعكم الرسالة البيت ويطهركم تطهيرا وذكرنا في ما قبل إذن كأن يعني بين لنا في خلال يعني عرض لنا في خلال الآيات. يبين بين لنا ليش؟ ليش اهتم يعني ليش باهتمام زيادة في آيات النساء وذكر الهم في القرآن وكذا قال جل ليش يقول إنما يريد الله قلنا لكم إنما بتفيد تعليد. يعني لماذا لم تاتيني انني انتظرت كثيرا ولا على يعني لو لا حقيقه تساوي ما, ما يحتمل باحتمال ما الايه ما لا يدخل ولا على حرم يعني ما به وما ما ما لا بيجي عامل بره من المطاعم بيقول نرجعوا لا يعني بيبقى هذه الثانيه بيقول ما هم يعني سابر ما يعني داخل في حتى في الأهل يعني في اليه هينا قال والله اعمال انما قال وقرنا ما اتلاها في بيوتنا يعني بيقول النساء النبي هات تذكروا قال يعني المفروض أنكم أن توجد فيكم طاع الله وطاعه رسوله وحشمه زياده وعد في وش بس برجع التعال ولا جيزا زيادة نعم قال قال ما محتاج من قاسم صح لا محتاج من قاسم من بعد ما محتاج من قاسم الله السلام راسها نفسها وقال وراء بمعنى واحد نقدر بدل ما نقدر ودريه خلاص لا الكوفيين خلاص نعم خلاص قال ما يحتاج يقدر الله فرايه الكوفيين الله أي يعني بي... الله قال وذكرنا ما قالت ذكروا الذي يتلا في بيوتكم النبي كان يتلهى وكان أيضاً كثير ما يتلا في بيت النبي وايضا الكلام من رسول الله فإذا قال وذكرنا ما في بيوتكم من الأيه من آيات الله والحكمه يعني كان يعني ما كان أي من لسان النبي الوحى مهوبنا اذا يعني يتذكروا كلام الله الذي كان يسرا في بيوتكم وكلام رسول الله هو اخر عندهم وتذكروا يعني ونت... هذا الامر يعني انكم تدرون انكم تكونوا في حجم اكثر وكل قطاع اكثر وفي... وانهم مي... يتميزوا عن غيركم أوه. وذكرنا ما اسرا في بيوتكم من ايات الله والحكمه وفيها ان إن الله إن الله كان لطيفا خبيرا قال ان الله لطيف يعني أوه. بيدرك الاشياء حتى الخفيه يعني كأنه يقول إن الله لطيف يعني إنه مناسب لمقام جاء من إنه يعني حث الأزواج على هذا التعاليم لأن اهتمامهم لأن يعني لأن مثلاً صلاحهم وشرفهم زاد شرفهم فيها حافظ على هذا البيت وهذا من وحافظ على هذا البيت الجيل إن جاه حذاءه لأن إنه ذم العكس بيدي لا تنفير، رأي؟ تنفير من من البيت، من الفجر ومن الليل. تصدق المذاق على بس النبوة والمفاجئ كذا وجم كذا وجم كذا. رجلي هذا البيت لأن المذاق بلعكس ما قبله نفر الناس. فالله لطيف، دارب كي بكل شيء ودقة أيق الامور خبير بكل شيء. عاد إذا بدهم نفهم من هذه الآيات، إن المفروض يعني إن الآيات إذا تليت في البيوت وال وال يعني وال التذكير بالحديث ولا بال يعني تذكير يعني مسائل يعني الدين ومسائل الشرع إنها بتناسب في إحياء البيت وتاثر في استقامه أهله يعني حاول الإكسار من تلاوه القرآن في البيوت ولا يعني الحادث ولا المواعظ ولا ذكر الأشياء ذي فيها, فيها ذكر الله ونحوه قال إنها بتأثر لأنها بتأثر في أي في صلاح الناس لأنه قال كنت لها همودة إذا تلامتوا بايعينكم بايساعدكم على الصلاح وتؤ <سؤال> من, من آيات الله يعني القرآن والحكمة يعني كلام رسول الله إن المسلمين والمسلمات قالوا رجع بعدها بعد ما نزلت الآيات وذكرت النساء النبي وإنهم يسبروا كذا ومدح لهم إذا أطاعوا قال هذا الحين النسوان باقي النسوان قالوا النساء الرجال يذكروا في الآيات كل الآيات يجي في الآيات وذكروا ذكر النساء النبي وإحنا وش من بق النساء بقى النساء لا ما ما بيذكره في القرآن ماهم رجال ماير ماهم رجال بيقولوا ذي منيل والصائمين هذي صوم كذا كل هذا بالذكر للرجال قالوا إحنا وإحنا وإحنا قدوة ده النساء النساء النبي يذكرهم وإحنا وإحنا شو ما احنا مثل الرجال ما إحنا ييجي لنا فذكر الله ذكر الله إن المسلمين والمسلمات يعني كلهم المسلم يعني يقول النبي يسلم امره لله ويشهد الله إلى الله ونحمد رسول الله قال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والجانتين والمؤمنين والمؤمنات يعني المصدقين بالله وكتابه ورسوله واليوم الاخر وكذلك المؤمنات والجانتين يعني الخاضعين المطيعين عزيز يطيعوا يخفاؤوا لله وكذلك الخاضعات من النساء والصادقين اي يستقبلوا في كلامهم والصادقات والصابرين هذ على الطاعات وعلى ترك المعاصي ويصبروا على المصائب قال من الرجال وكذلك الصابرات من النساء والخاشعين هذ بيخشعوا لله ويخضعوا والخاشعات والمتصدقين هذ بيخرجوا من اموالهم والزكاه والمتصدقات كذلك سواء من الرجال ومن النساء يعني كل هذا ما هي ما بالرجال وبس سواء يعني كان كان سواء من الرجال ولا من النساء والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات قالوا بعضهم الصائمين والصائمات يعني ذي في الشهر رمضان فبعضهم قال والله عاد ذي عاد بيتطوعوا بعدين يتطوعوا قال بعضهم بالثلاثه البيض وبعضهم قال بالسته الصبح والحافظين فروجهم والحافظات حافظين فروجهم يعني ما يمنعوها من ما حرم الله ما في يعني الا على ازواجهم مثلا هو يعني حري على زوجاتهم وإماءهم والحافظات لله على زوجاتهم سادتي والحاضرين فروجهم الحاضرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كذلك الذاكرين الذين يذكرون الله كثيرا هذا ما يجب على ذكر القلب وذكر اللسان كذلك الذين يذكرون الله يقولوا بامتنانهم ورب في كل في خيرات من حياتهم وفي خيرات من اوقاتهم وكذلك الذين يذكروا وكذلك الذاكرات وايضا الذاكرين اللي الله كثيرا يعني الذين يذكرون الله في يسبح في كثير من الأوقات ويحم الله ويصلي على النبي ويقرأ يعني مثلا يدعي بعد ويثنى أدعية وبعد الصلوات يقرأ يعني الأوراد المذكورة من التسبيح سبحان الله ثلاث ثلاث ثلاثين مرة والحمد لله ثلاثين مرة والله أكبر أربع ثلاثين مرة ويقرأ سورة الايه الصمد والفاتحه وآية الكرسي هذا من أذكار يعني سلاوة القران والصلاة على النبي وعاله والتسبيح والتهليل هذا يكثروا من ذكرها اذا الذاكرين هذي يكثروا من تذكر الله وهذي يكثروا أيضا من ايش ترفض بالأشياء التي في هذه هذا لو شما لهم كلهم قال اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة يعني اذا كل الطاعات ما هما بالله هاي شهر في وانتوا يا نساء كانت لأنه جعلهم سوا ولكن يقول والمؤمنين والمؤمنات، في كل هذا الشيء الذي هذا الشيء الذي يقول هذا الشيء الذي يقول هذا الشيء الذي يقول هذا مثل الذي هذا الشيء الذي يقول هذا الشيء مثل يقول هذا الشيء الذي يقول هذا الرجال الذي مثلهم مثلهم يقول الرجال الشيء الذي يقول هذا الشيء الذي يقول من الشيء الذي يقول هذا الشيء الذي يقول هذا الشيء ما ما بي لهم بي... لا بيصوموا وبعضهم ما يبي يكبروا بالكلام وبعضهم ما بي يعني بيأسار ربي فالمقياس والعمل أذى بيطع أذى مسلم ولا سواء يعني كان رجل أو امرأة وذي يؤمن رجل أو امرأة والقانس رجل أو امرأة هو قال إيش هذا أذى كذا أذى مجزل فإن الله قال عدلهم غفره وأجرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قدر الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرين هذا من شيء أساسي من الدين إن الإنسان يدري إذا قدر الله أمر ما عدلها إنه يقول ما بدي ولا ولا يناقش في الأمر حاجة من عند الله خلا إذا قدر الله ورسوله أمر ما عليك إنك تختار تقول ما أنا مشتي ولا في كل الأمور ولا يعني كان يقول أي مؤمن ولا مؤمنة يعني فإذا الإنسان بإعتراض ولا ما تعاد الشيخ هنا بي مشكلة وخطر على دينه <تصفيق> مهما كان الحكم لا تقول ما إنه في الجور ولا إنه ظلم ولا المفرض أي حكم من عند الله إنه يجري الإنسان إنه يجيب عليه أنه يلتزمه ومثير مسرحه ولن الخير <تصفيق> مهما كان مهما كان ولو جاء نظر آخر ولك زي رأيه زي قبضي شيء نص من الله ولا حكم من الله على شيء واضح فخلص فأعطي إيش لا بلد لا لا تفكرني معارضته والله لا ما لا قاعد قاعدة يعني مثل النساء ما علمهم انهم يعارضون شيء اي شيء حكم من الله يعني قديه مثل اختبار النساء مثل حين يجي الله يباح للزوج يباح تعدد النساء ما له مراحق حكم من الله وهي خطر كبير الناس تحترب على هذا الامر والله استنكر عليه الله اكبر الله اكبر ايه ان إذا أراد الزواج مثلاً بأخرى ولا وشتي. فهو يعني ما المرة حكم من الله ما لهم يستنكروا هذا الأمر المفروض إذا يجب الشيء من الله هنم يرضى وبهن ولو في صعوبة عليهم ولا في يستبع صعوبة وكل ما إذا جاب الشيء في صعوبة فأيجي لهم أجب أي أمر قال أي أمر يعني مهما كان الأمر المفروض أن المؤمن هكذا ولا يعني كأنه يقول ما يعني يعني كان الحبارح يقولون ما كان الامام يعني ما مستحيل نشوفه مؤمن عادي يختار شو بده يختارها الله اذا اختار الله, قد اختار الله عمر يختار من <تصفيق> ما يعني ما هو لا ولا ممكن يحصل هذا في المؤمن. ما كان لمؤمن ولا إذا الله أمر ان يكون الخير يعني ما هو ممكن يحصل هذا كان يقول ما هو ممكن ان الله يقضي أمر والمؤمن ولا, المؤمن ولا المؤمنة ما هو ممكن لأن الإيمان يتصدى إنه يتبع الإنسان ما جاء به الله مهما كان. وين تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنعمت عليه أمسك عليك الزوجة. ناجي حصلت قبيه. ها؟ ومن يحصل الله رسوله؟ إيه ومن يحصل لها رسوله؟ فقبل الله ظل على موقن. الله لا. ولو بمعتيس الرسول. قال فقبل ها؟ الخيار يعني ما له من من رب إيه أشياء اللي من يعني المو... الأمر اختاره ربما يجوا ولا ما لهم المختار ما... من, دي... من امرهم من أمرهم يعني هم من أمرهم. شيء ما ل... ما لهم هذا. الأمر والله كل الأمر ربي يتحكم الأمر هو لله و... ومن الله وذي ما يزاعده. وينتكد على, على ما جاء به الله ولا ما يرضى به وقال ايش كأنه قلب توحد قال فقال ضلال ضلال بعيد ما بعد منه ضلال ضلال بعيد والضلال مبين ضلال واضح وقعد بعد حين ما يرضى مثل ايش اوامر الله يعني ما هي مسألة سهلة حين قل واحد يجي افرض رأيه ولا ي... يساعد يخطم القرآن ده الحين بيجي بيجي ده في الدين الناس بيحاولوا يدخلوا في الدين بأفكار جديدة ما بسم... ما. إيه بسم التحكيم العدالة بسم الذعر عدالة بين الرجل والمرأة وروجهم سوا كل الأحكام وبينهم فرق وبينهم الرجل هاي يعني الح... يعني أحكام والمرأة لها أحكام بعضهم بي... يعني حتى يعني مثل مين بيحاول لما يجي يحاول يساب بين فجل والمرأة لما يجي قبها نصوص قرآنية من الحين يقول إن الرجل لا ينتحل الأنثى ما أحساب نفكر في هذا لما قلت قلت بعضهم يتطور كل هذا المسألة على تشيرها نظر. نبي صرها. لا قال ذاك دكتور ذاك عبدالناصر بيقول براهم. هذا نشر تشيرها نظر. يعني ربما ما بلا يشندها فقط. ولا ماذا حين لا. ماذا. المسألة <تصفيق> ربما تكون وقتية. لا <تصفيق> <يعني تصفيق> ما حضرت اتصال. يعني ذاك وفي ذالك مفروض إنه ذاك بحكم من الله ما عاد بش الإنسان لا يلغي. والله في أيش فريما ريمان. فعلها نظر. وايش يقولوا انعم الله عليه وانعمت عليه يمسك عَلَيْكَ زوجته احنا قلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان كان بن حارثة هو غلام له عبد له ورجعت اجى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ورسول الله زوجه وسعى في هذا الامر حتى يتم الزواج يعني شبه معارضه يتم الزواج بعد هذا طبعا هذا زيد قلنا كان عند رسول الله كان عبد له وجلس عند كثير أبي قلنا لك معطدها هدية هدية هو هبتها محمد هذا قال كان بيدعاه الناس زيد بن محمد كان بيسموه الناس زيد بن محمد وعادك إلابها إلاب يدعب عبد عند واحد وجالس عنده قل له خيرات بيقولوا ابنه بيجعلوه ابنه بيقولوا زيد بن فلان زيد بن محمد قلت بيقول هذا خلال حتى كان قبل الإسلام بيقول زيد بن محمد يعني قبل ظهورة وكذلك بقى في أول إسلام قلت بيقول زيد بن محمد لما ينهج ها الله قلنا لكم تنبهنا في أول السورة ما هو سابر الابن ما هو سابر لأدى أي ما هو ابنك يوه ابنك ابن الناس يوه ابنك ما قلنا ما جاء الله رجل لي رجل ميت عليه ما زال بيسامو شيئا لسانه كذا ما جاله يا أبوه ما قال ما جالنا يا ما جالات يا أكم ابنه ما زال بيسامه لنا كذا نجيبه وما جيه ابنة جيه زوجته وجيه أمك محبول. لأن هذا كان منافيا وقلنا جيم أمي.. فقال ما قال في إذن دهن.. والناس كان بانين على إنه إن إن في يحسبرو لأحكام الأم هنا أرادوا أن يبين إن إن ما هو ابن ف. فان الله جعل في زاد بن حارثة شيء من النفرة منها يعني ما عاد من هذه المرأة يعني خلاص مل منها وما عاد اشتهها زاد بن حارثة فما ادري شيء يطلقها النبي او الله الى النبي فرج برجع وجبها بعده او الله الى النبي انه بيزوجها بعده لي لي اولا يعني اولا يعني الله عالم انها رجعت تطلق ولا ما اعترف فيها ولا ما اجتها و فانا مثلا هذه وحدها والثانيه الله عالم يجي غير الله حكم لعلي تقتلون ناس ان ابن الله إن يعني ان مثلا إن بيجعلوا من الابن تماما يعني بيقولوا ما يجوز زوج واحد الله مثلا بالبنت بالمراه هذه كانت مع ابنه بالتبني مع الداعي يقولوا مع يعني اللي كان معه يقولوا ما يجوز لأن ابنه ما رأى ابنه في الزوج زوج زوج ما رأى ذي كان معه مع ابنه. <تصفيق> إيه في يبين للناس إن هذا الحكم ما هو صدق <تصفيق> يعني إن ابنه هذا الابن ما هو ابنه ولا غيره ولا له علاقة هو صح إن كان قريب ولا إن عتاقه ولا كذلك لكن ما هو ابنه ما بين محكم البلوى <تصفيق> حتى إذا تزوج هذا العبد أو الذي يتحرب ذي كان عبد له زاد تزوج به. يعني الدعاءي، بيقول، بيكان، بيدعو لا لو الزواج بحداشر يطلقها فلا أي اللي هي الله يبين هذا الحب. كلامك عن هذا الراجل. إيه. فهنا جاء الشيء يطلقها، الرسول جاء براجع قال لا يطلقها، يعني بيقول هل تسرى ولا تزوج؟ لا ولا تطلقها منديه. النبي نبي. مداري نبي جاء إيه نبي واحد من الله وحاله نرجع الزوجها لكن ما أحده. يخبر بالمجبر ما عليه يخبر الناس يقول ها يطلقها انا بجنا اتامرنا لازم يجي معنا لا قام امرنا يجي ايجا ويها ما صار يجي ابراهيم هذا شيء قال للناس بايلومه اه فده يعني والله يعني يعني ايه قال الله لا هذا شيء انك تزوجها أمر طبيعي حتى ولا زادني يخبر اني بايتزوجها من الجهاب وكلامه مع ابنه في التفني مثلا قال لا أختفي وخبر بذية وهو شيء عند الله والله أمر به هذا الأمر لا شيء لا تخفي ولا شيء ولا, ولا يعني ما هو عيب إذا أخذ الله ذي أمر بالشيء ولا كله بالشيء ولا أبيه كيف هذا ما في عيب هنا قال وأئس أقول للذي أنعم الله عليه هذا زين أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أنت أنعمت عليه بالتربيه تربي على الدين وبيهجة الإسلام وبالإيه وبالإيه والآن بتقول له أمسك عليك زوجك ويراجع أمسك عليك زوجك واتق الله بوحظة أنه يتق الله يعني, يعني يعني سيقول وحظة أنه يخليها ما هو مسألة إن كدوباء يفعل معصية هؤلاء بحيث قلت أتق الله إن كدوباء يفعل معصية يعني بباب النصر بس ما <تصفيق> باب ينباب إن كدوباء عصي امسك عليك زوجك بتقول يعني انت راهه خليها لانك ابغى تطلع وخليها معك <تصفيق> قاله <تصفيق> وتخفيني في نفسك ان <ما> الله مبدي <تصفيق> تخفيننا إنك, أنك برجع تزوجها تزوجها <تصفيق> بل لها خليها معه <تصفيق> نفسك الله لكن الله بحاجه فراغ الناس يوم. وتخشى الناس لا يلوم و يقولوها الزواج بل بنتها كانت مع ابنه آه. إنه هم يعني كان ما أساعده ولا يشتيس مع الناس و يشتيس كان يدخلنه بيعارض هذا الأمر بيقول يقول لي خليها معه فقال لا لا يتعارض هذا الأمر الله قد أراده و الله يحصل وتخشى الناس والله أحق أن تخشى لا تخشى الناس لا يرومون تخشى الله أحق أنه يدخشى كأنها جدا العسل، إذا كتن تخشوها؟ إيه، كانه ربما أنه يعني حتى هلامه ليش يحاول يخليها معه هو يشتيق إيه، ليش يحاول في أن يخليها معه قالوا وتخشى الناس؟ والله هو حقه أن تخشاه؟ هذا المصروف أنك تخشاه، الناس لا فلما قضى زيد؟ ورجع قال فلما قضى زيد منها وطرا، نزوجناكها يعني مل منها زيد ما عدتها مل منها ورجع طلقها، يعني الوطر الحاجة بيقول دلك زوجة زيد زيد زينب زيد قال ذي زي زينب قال قضى منها وطر يعني قضاء حاجة منها ما أبه ما أبه حاجة, حاجة ما في حاجة لا يعني قبل منها ماشيها هذا نفهم من قضى ما معنى انها قضاء إذا قد أثها وخلاص ولا وطران قد قضاء وطر لأن شيء ما أبه حاجة قضاء الوطر يعني خلاص ما أيشها إيه فلما قضاء زيد منها وطرن وجع قضى وطر وجعش وفلتها دواج ناكها زوجها لكي لا يكون هدى وضح لانشهر لكي لا يكون على المؤمنين عرج في ادواج يأدياهم ليش لا احده حاج ولا يتناكد انه ادواج كان كانت ابنه بالتبني ليش يظهر للناس ان هذا الامر ما هو شيء التبني هذا ما هو شيء لا احده يقضي على هذا الظاهرة انه ابن يخيل لا يكون على المؤمنين حرج لأن حتى هذا الظاهرة يجيب هذا الشيء كل بقى قضي تماما على حتى بعضهم قالوا إن كان بيدأ ابن محمد لما جسد العضد اعتبره بطل لا لا يلاقي. لا يثبت ابنه خيل يعني يثبت الناس ما هو ابن وكان قالوا خيل لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أزياهم الأزيا قلنا لك فيه لك ما هو ابنك ما بلانف تربيه لا عبد عبدله وجاء بسموه ابنك بيدع أبنه بسمه دعي والجمع دعي قال لكي لا يكون على المؤمن حرج في زواج داعم إذا تظمه الناظرة يعني مع معشتههم وطلقون إذا قطلقون وكان أمر الله ما حوله الناظرة لا لا يظهر ما يشغله بيكرههم هو يسينه يعني صح ما بس مثلاً إنك إن واحد زوج زوجة ورجعت تروح طالبه يطلقها ولا تحاول فيه ما له أمر مستنكث لكن الحين يروحوا يطلقها معشتها ورجع تروح زوجها ما فيها قال وكان امر الله مفعولا. يعني وكان ما أمر الله به ما قال أمر الله يعني ما أراده الله كان مفعول ولا أمر الله ذي أمر به. يعني إن أمر النبي والنبي مثابر. يعني الأمر ذي يقول حين أمر. ولا كان أمر الله يعني شيء ذي أراده الله حافل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. قال ما على الحرج ولا على شيء. ما عليه ما له ما هو عليه لأن إذا دفع الله له فحل هذا الأمر. الله ماذا عليه؟ ها ما فرض الله يعني ما, ما هو مثلاً تجبر لأن مثلاً أباح له. هو. يجي كذا بحر الله ها. تقال فيما ما فرض الله له سنة الله في الذين خلق من قبل النبي يحرم. قال النبي الأول نكمل يعني لأنك داود قال كان هاي مهاي ثلاث مئة. أو مات قالوا مئة الظاهر مئة واحدة مئة زوجة وثلاثمائة من الإماء هذا داود مئة مهيرة كم مئة زوجة وثلاثمائة من, من الإماء وعاد عدف الواجع عاد ذا اختلاف المجتمعات يعني ذا كلام ما جاهل الأمر طبيعي وضيتي يقول ذا هنا هو طبيعي وهو ما هو بشي ما بشي ما قال إذا دب كان النبي ما الله سنة الله في الذين خلق هذا الله في ما قال وكان عن <تصفيق> قال هذا الحين في يعني <تصفيق> <محطة تليمن. تصفيق> عبده ملك الواحد الذي في الحرب كما في بي الله الله يستنقى عزوالي حزوالي نحن لكن سهل. سهل الله من حيث يشن... لا سهل الله الزواج الزواجباء ولا اذا يشتعد اذا يتعد حي الزواجباء ويظهرن سيد ولا يعني عد فيها اي فحامات مجاببدة الزواجباء الزواجباء ايه طبعا ما أسألنا النبي بها بقول له ما أسألنا بالله بها تشويه بس حتى ما بيها فيها معنى ما بيها احتمانع منها قال ما كان على النبي في محرج فيما فرض الله له سنة الله يشتيه أي حاجة من عند ربي ما فيها حري وش ما يفيه سنة الله في الذين أخلوا يعني في المعافل هكذا النهداء أمر بشيء واللعباء كيف ما في حري ولا في إشتار ولا فيه إشتار نعم وكان امر الله قدر ام مقدور يعني الامر الله به قدر شيء محتوم وشيء مقدور يعني مقدار, مقدار ما في ما هم عشوائيه اشياء دقيقه الله في الذين قال الذين يبلغون الله في الأنبياء قال في الذين خلق اراضي اربع في الله في الذين يعني في الثابتين قال بعدها إن الله في الذين خلو من قبل وكان من الله جدر المقدور الذين يعني الذين خلو الذين يبلغون رسائل الله يعني الأنبياء والرسول الذي كان يبلغ الرسول الذي كان يبلغ رسائل الله ويحكونهم قالوا يحكي والله بس ولا يحكيون أحد إلا الله ما يبلغه في أحد إذا ما ما بلا ربي الذي يبلغه يعني إذا جاء بشيء تكلم من عند الله ما ما حانوا في الناس بدهم يرضوا بدهم الله يرضو يستنكر ولا ما يستنكر همهم هو أي رضا الله. كيف يعني إنه لا أقولي إنه يقول من النبي كأنه تردد قليلا ولا بيير قليلا هم هم الناس كنين تقدو على يقول لي عقلنا تزوج الذي كان مع ابنه وحاول وقال هذا الأمر لا عجل تردد فيه ولا يفكر ولا يعيش في الناس كن اهتم به شبئ إذا قد الله اللي قال بشيء فخرة لا يبالي ولو الناس لا ينتقدو كالناس بيقول كذلك لو بانتقدو عليك الناس لا تبالي يش... كان... كان إليه جيد لا كان هم هم حين زي بانهم برجع بقول زوج بدي كان ما لا ابنه يعني ذيك كان هم ابنه هي... لما قال لك الشخص صاعد الحين يعني يثبت انها ابنه في جاهم موافق على الحق وجا ابنه يعني يقولون له ابن بس قال انها بنت تمام جوه كوفيا ابو ذا يقولوا هذا من لونها سوى ما قال اه في مساله ثانيه ده. ها قال ما كان محمد ابا احد من ديارهم قلنا لكم ان المقصود انه ينفي يبين لهم ان الابن بالتبني ما هو ابن ويلغي حاجة لا اي يقولوا حتى قال لا كنت اقول ابن فلان اللي قاعد ما هو قال كذا ما كان محمد ابا الرجال ما لا احد من, ما هو لأ من الرجال حبا يعني خبر كان ما كان محمد أبن يعني أبن لواحد من رجالكم قال ما قال ما ما هو ابلح من أب وزيت وزيت قال ما هو من الرجال قال, إنه قال ما قال لأن يوم, يوم وابراهيم ما قال ما هو من الرجالكم. ما بلأ أبل بعض الأطفال الآن يعني ما ينفي هذا إنه... أن الحسن والحسين ما هم أبنائه لما هو من رجالكم يعني أذي في عهده من رجالكم يعني أذي في عهد النبي ما هو أبلأ أحد من رجالكم يعني يا أم أممنات لا عاده قفل لا عاده مطفل ما قال له رجل لا يجده بلأه و يجده خبير هذا مرأت يا رجل ما إلا أبنائكم ساعة شان يعني ما أطفال يعني يقول ما كان ابل أحد من الرجال كان ما ابراهيم هو أبله هو يعني يقول ما هو ابل احد من, أحد من, أحد من الرجال يعني الرجال كبار ما هو ابل أحد منهم يعني ما هو زيد زيد كبير ما هو ما ان ما هو رجال ال أنت.. عندك من رجالهم يا هذا ما في عندك انه لكم يعني من يعني يا يا مسلمين قدوم <تصفيق> هو. ما ما هو أب له، ما كان محمد أبا أحد من رجالهم، ولكن رسول الله وخذ ما هو الله، لكنه هو رسول الله. فقط وخذ من النبين قال قال يعني لكنه ما هو رسول الله يعني تسموه هذا كل ما هو أب لأحد منهم يعني ما, ما يعني حتى قال أبو الجميع قال. قال زمخشري الجميع يعني إن رسول الله. وخاتم النبيين فالمفروض فالنفرض لكم تستمضوا وتسترموا الزادة وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا وذكروا الله ذكرا كثيرا هذه الآية يشتقنوها النواصف لكل مكان لو كنت واحد في نمي قال بيت النبي أيوه لكن قلنا ما فوه بيستعملوا أي الأفضل لكن قلنا لكم أولا قال ما, ما قال ما قال أباء أحد من رجالكم وما قال أباء أحد منكم هذا وحده وحسابنا قلنا امر رجالكم وجاءهم رجال قال بيقولوا ما هم رجال انهم رجال هو بعد ابي يقول كذا قلنا لكم افسه اكبر دلالة عنهم ما وسط جاء هو قبل جاء ادراهيم هيك قويات ما هو قبل حد وافقوا وقال لك احنا حسين قد على أن يعني ان ابوهم عصبته قال يا ايها الذين امرتكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه الله واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته <تصفيق> يعني الله قال هو يصلي عليكم يعني الله يصلي عليكم يعني يرحمكم يرحمكم ويعلكم الخيرات ينعم عليكم ويدلكم لكم يعني كفف الطرق الى طريق الخير اذا المفروض انكم تذكروه هنا كذا تذكرون الله ذكرا كثيرا تذكروا تكثروا من ذكره قلنا لكم سأذكر بالقلب ذكر بالقلب وعلى ذكر بالاي بال وذكر باللسان ذكر بالقلب وذكر باللسان بتذكر الله ذكرا كثيرة في كثير من الأوقات وهذا الذكر بيجي سهل سهل وبيع الإنسان أجر كبير ولا بعد الحدود وبيسلم كثير من ال... الكلام الذي ما فيه فائده ولا فيه خير ويسلم لسانك من كثير من المعاصي في سر واحد الذكر ذا في كثير من حالات الذي في عمل في محل في مدرعة في ذم ما الذي يحب الله دي. يسبح وكل يسبح والله يحمد الله يكسر من ذكر الله حتى في خلال العمل هذا بيسبل مرة حتى في خلال عملك أنت ماشي أنت يا أنت كذا بيت تكثر من هذا الذكر تذكر الله ما تسبح ولا تقول الحمد لله ولا تقول الله أكبر ولا تصلي على النبي وآله ولا تقرأ لك بعض الآيات الصمد الفاتح آية الكرسي يعني يكثر واحد يكثر إذا أكثر واحد من ذكر الله بيجي له كثير يعني ما, ما ما يتخيل الواحد هذا واحدة والثاني انه بيساعد الإنسان على على الالتزام على الصلاح بيصلح الإنسان في عدلة. ان إن الذكر بالنسبة للتذكر واضح تذكر ربي في في في معك فعل معصية ويأدي نفس التزام فعل الطاعة أو للوالي وكذلك الألفاظ بتسهل لك هذا الأمر بتسهل لك الطاعة وتسهل لك الصلاح قال ربهم قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واسيره سبحوه قال في بكره يعني الصباح باكر واصيله يعني اخر النهار يعني اول النهار واخر النهار كله هو الذي يصلي عليكم اذا هو يعني مهرب لهم سوى وكذا. هو الذي يصلي عليكم يعني الصلاح الصلاه من الله يعني الرحمه فبيرحمكم يصلي عليكم وملائكته قال الصلاه اللي بنسميها صلاه الصلاه ياتي معنا احيانا الدعاء وأحيانا معنا الرأي الصلاة اللي إحنا بستعملها هذه فاعل وذكر واركان أفضل أفضل. ها بسميها صلاة والدعاء بسم الصلاة أصلًا قال لي أصل كأن الصلاة بيقول بيحرك سلوه دوري وذي بييدعي لك ولا ذا بيرحمك ذي بي قال يعني ذا يا واحد بيحن على واحد بيبيدلك عليه و مثلًا إيه يعني بيحرك ذاوليا فيمكن ياردبي في الوقت كان نبي على بيتعطف على ما بيقول يتعطف يعطف عليه الاخر النبي افطف كذا هي انا تحن عليه, علىه وياردبي يسمع كم احد بيتعطف على واحد يعني في في عليه في بلا معنى وهذا من الصلاه كان دعاء يعني ما على بتحن عليه وتتعطف عليه الله الله الله يعني يريد لكم كل خير طبعا معنى من الله قالوا معنا الرحمه سهل. والصلاة مننا نحن صلي على النبي يعني بالنديره وتهنا صار نعم قال ما كان قال الذي يصلي عليكم قال الله الذي يصلي عليكم وملائكته كذلك يصلي عليك يعني انتهى هذه نعمه ان الله جعل الملائكه تصلي علينا يعني النهايه علينا ويدعي لنا ولاش قال يصلي عليكم ويم... يعني بيرحمكم ويصلي على الجام قال يخرجكم من الظلمات يعني بيرحمنا ويتعنن علينا والملايكه وي... كذلك تدع لنا يخرجنا من الظلمات وهو الباطل وهي متابعه الهواء إلى النور وهو متابعة الحد الحج وهالطريق للجنه وكان بالمؤمنين رحيما بين لك قال يصلي كان وكان بالمؤمنين رحيما معنى الصلاة الرحمه فكان الله بالمؤمنين رحيما يعني يفعل كل خير كل حاجة يكون فيها مصر المص الحالم في عالم. هذا و... يوم <تصفيق> يلقونه السلام يوم وعد لهم أجرا كريما. قال جاء تحية الأشادل المؤمنين بي... حين يلقونه قال حين يلقى الله يعني يوم القيامة بيجي سلام بيجي ما يسلم عليهم الملائكة. والله لا جمعه أيش... السلام من الملائكة. ولا يسلم عليه، وبعضهم يقول حتى بعض عند الموت، يعني الملائكة الموت حين يجيب يسلم على واحد. يبدأه من المؤمنين. فقال الملائكة، فقال الملائكة الملائكة عند قبلة، بعضهم يقول عند ال... يوم مجيءهم. ما يخبر قال الله يعني حين الموت واحد ولا يوم مجيءهم. صحيح يوم الجنة وسلام. نعم. وعد لهم أجر كريم، وعد لهم أجر كريم يعني عظيم. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم إن صفحه سورة الأحزاب صفحة أربعمائة وأربعة وعشرين آية خمسة وأربعين الآية الثانية في الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطعي الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلبتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي وإنا أحللنا لك أزوايك التي اتيت وجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك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 إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على محمد وعلى آله قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أرسلناك شاهدا وما شاهد على الناس وذلك في يوم القيامة ويقول له احد باشكون النبي باشهد على امته يشهدهم استجابوا او ما أي استجابوا فشاهد لنا يعني ايش يعني, يعني ارسلناكم تشهد عليهم لا دول اهل ال... اهل النهبي حال مقدره لانه يعني يعني لأنها في المستقبل نعم شاهدا يعني باش يشهد عليهم في المستقبل رجع يشهد عليهم يوم القيامه هل عملوا او ما عملوا شاهدا ومبشراً مبشر بالجنة ونذير يعني محذر من النار وداعيا إلا الله بإذنه ويدعي إلى الله وإلى ضاعة الله بإذنه معنى بإذنه يعني قال بتيسيره قلنا إذاً داعي إلى الله شعب أتبرى داعي إلى الله من غير كدبه واضح حين وداعي إلى الله لكن قال بإذنه يعني قال معنى أنه بتيسيره حين يقول داعا به لكنمعنى داعي إلى الله يقول أرسلناك شاهد ومبشر ونذير وداعي الى الله قد بعضه قال احد معناها باذن هنا اذا معناها بتيسيره يعني لان هذا امر صعب واحنا بنسهلك هذا الامر كما الامر صعب بيقولون الواحد غير ماذن قال كما به واحد بخيل يور قال له قال ذا غير ماذن للفان كما صعب عليه الانفاق بيقولوا غير فإذا معنى غير مأذول له يعني صعب عليه، ومأذول له يعني أن نستهل عليه إذن بإذنه يعني بتيسير تسهيل من الله وتيسير من الله والله في هذا أمر صعب وشاق. قال إذن داعين الله بإذنه وسراج المنيرة السراج من الضوء هذي بيضيء, بيضيء للناس يعني بيصور كيف إن أنه يدلهم يوضح لهم الطريق إلى إلى النجاح والطريقة الحق كيف يعرف الطريق بيضئه الهم من الحين الحينجه بيضاء كبير مثل ما قالنا الشمس جعلها سراج هذا سراج يعني سراج يعني بيضئ للناس الطريق لهم الطريق ويوضح بشكل كبير حتى كأنه بيولع لهم يلي استضو منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بشر النعم ذي أشي يؤمنوا بأن لهم من الله فضلا كبيرا وقال الفضل اما أنه يكون معناه يعني الايه عطاء كثير جدا هذا الفضل وبعض قال قد يكون فضل غير غير جزاء ان الله باهم جزاء بيعطيهم على اعمالهم وعبيذ لهم زياده فضل فضل فضل كثير يعني زياده غير الجزاء وحين يقول فضل كثير قال اذا قدر فضل كثير من الله كيف عاد جزاء عاد الجزاء جزاء كم وبعضهم بيفسر فضلها كبير انه لهم من الله فضل يعني هم ان الله فضلهم على سائر الأمم وهذا ايضا ممكن لان الله جعل هذه الامه فضل على سائر الأمم حتى إن الله قال من باجي شهداء على الأمم اي, أي. وتكون شهداء على الناس لا ما عرف ما هم شهداء ظهر ما قلنا الله جعل الرسول شاهدا على اي على امته ان قالوا تكون شهداء على الناس لكن نحن قلنا الظاهر شهداء على الناس ان ف... حتى من ال بيته كل إمام يشاهد على من في عتره ما هو يكون للناس شيء قلنا الكافرين في رسول الله ويحاولوا يزرعوا فيه قلبها الياس فقال لا تطعم يعني لا تسمع لهم ودعا لو شغلوك ولو سوى ما سووا اذا اذى منهم دع اتركه يعني لا تقابله اصبر لا تطع الكافرين والمنافقين يعني لا تاثر بكلامهم ولا تسمع الكلامهم وتتردد في الدعوه بل ادعي الى الله واستمر ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم ولو شغلوك واذاك يوم نفاثير المسطر الى فعله ما على بالي وتوكل على الله توكل على الله واعتمد على الله وما عليك شو. اذا بدك تعتمد عليهم لو حاولوا يصدوا عنك ولا يضر يعني ايه اتركهم ايه لو لو اذوا لا لا يجاب له شيء تبتل منهم بعضهم يقول هذا كان في البدايه ونرجع بعد امر الله نرجع به بتقال لا لله يا بالقيام عليهم ماذاك هذا اذا قلنا اذا اذاهم يعني مضاف الى الاخر فعله قال وكفى بالله وتوكل على الله اعتمد على الله وكفى بالله وكيرا اكفي في الاعتماد عليه ما لك في عايد احد يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدهن تذاون حنا بين الله حكم من احكام الطلاق يقول اذا زوج واحد بامراه ودخل بها وليه طلقها بعدي قال لازم لها المهر كامل قال لازم لها بالدخول المهر كامل واذا زوج واحد بامراه عقد عليها عقد بس وحددوا المهر كم هو ورجع طلقها ما قد دخل بها فيها بلا نصر المهر <تصفيق> عباقي معنا إذا واحد أحد بالمهر عقد لا حددوا مهر ولا دخل بها ورجع طلقها <تصفيق> قد عقدوا له بوحدة ولا حددوا كم يجي المهر ورجع <تصفيق> طلقها قال هذه المفروض فيه مثل هذه أبلاء كسوة بسموها متعة هي المراد بالآية قال يا أيها الذين آمنوا إذا أنك المؤمنات يعني أنك أحتوم يعني تزوجته يعني بالعد ما المراد الوصف لأنه قال إذا أنك أحتوم قلنا يعني تزوجته يعني عقتوا عليهم لأنه قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ما هذا المسألة قبل تمسوه يعني ما إذا يؤكد لنا أنك أحتوم يعني إيه زوج يعني تزوجته يعني عقتوا بس ورجع طلقتمهن من قبل ان تمسوهن قبل مستوى قبل يدخل بها طلقها قال هنا هنا اولا قال فما لكم عليهن من عده ما عليها تعتد اذا تزوجوا اذ مره ولا دخل بها وطلقها ما عليها عدة لان افرا العده في حق للرجل ولا يقدر حملت منه ولا يجب براعه الرحم لا يقدر حامل منه فتنتظر اذا طلق واحد يعني تزوج واحد بعدها ودخل بها ورجع طلقها ضروري اكيد ودايس يتزوج واحد اخر لكن اذا ما قد دخل بها ولا قد قربها ما بشي عده. لو الزوجه الثانيه قال فما لكم عليهن من عده تعتدونها اذا بنفهم من هذا أن ما عليها عده هذا وحده ثانيا بنفهم ان العده ايضا حق للرجل ما حق لفجر ما هم بلا مثل حكم شرعي بنفهم حين قال فما لكم ما لكم عليهن من عده ما لكم العده يعني إيه يعني ما يعني هذا ما ما قال لكم هذا الحد بقينا في قول تعتدونها العده هذه بتعتد بتعتدها لكن معنى تعتدونها يعني يعني تكملونها او تستوهونها بيستعمل هذا, هذا المعنى يعني فتعتدونها يعني تستوفونها بيستعملوا هذا العباره يقول يعني اذا قدم بيقولوا عد عد لي فحث يعني استوفاتني والله قال لي فكسد يعني استوفى طبعا هذا عقد لم اذا كان معناها تاع ما لكم عليهم عدة تستوفونا يعني تراقبوها وتستوفوها البرول الناس كامل عدة في الاول العقد ما بيصبر العقد يجوز العقد نعم بدون تحديد المهر ويجوز العقد واذا دخل بها اذا لا مهر منه والافضل نميش من تحددوا لكن المليوات بيصبر هنا المراج بها برجع يفسرها في آه الثانية تكيدها هنا قال لك إذا قد طلقها وما قد مسها ما عليها عدة ورجع قال له لك فما لك لكم عليه من عدة ان تعتدونها ورجع قال فمتعوهن يمتعها واحد يعني يهب لأ المتعة. المتعة قالوا كسوة كسوة مثلا مثلا يعني بحسب حالها وحالها فرقنا ثوب ونحو, ونحو وملحقاتها قعدهم تمتعونه وسرحوهن صراحه جميلة يعني خلات ترسلها قال صراحه جميل لا يفي لا يفي ايذاء ولا يفي مضايقات ولا يفي شيء خط اذا ما اذا طلع كان تكرهها لا تضايقها ولا تضايقها لا ولا ت تك... فيها ولا تذمها ولا تسوي ايش اي شيء يعني ينهى الله عنه ولا ت... يعني لك مشاكل ولا تسوي لك مشاكل لا هنا ما ما معه إد أصلاً ما معه إد ما ما قلبها. ما بشيء يعني بعد يا النبي لك قالوا إنه جابد يعني بها آية. احنا قلنا قالوا بعد ما جاء خير الله يعني أمر الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه خير النساء وش بدهم؟ هذه بدها يطلقها بايطلقها أمر الله يعني أوجب عليه تخير خير النساء كلهم بدها تقعد معه وتصبر على جاء وتقضى بايش يعني تقدم طاعة ربي ولا نشي الدنيا وتشير والثياب والزينة والمدري واشو بايطلقها وحين في أمرها ما عدن قيدها هل مسد زواجيات المريه إن الله يتغير وبرجع بعد ما خيرها الله قالوا قال إن الله حرم عليه أن يتزوج عليهم بعدهم عليهم قال السعر لا يتزوج عليهم قالوا لماذا حرموا فقط السعر؟ لماذا يعني كانوا رضا ما يجيوا ويجي لهم مع بها جاعي حرم عليها يعني قال إذنه برجع يجي آية هذه برجع نقرها لا يحل لك لا يحل لك النساء ومن بعد المسلحة تتغير والمسلحة تتغير بتتغير هنا يجيب ولا الناس وكذا ولا ما بها حاجة ولا قالوا ان الترتيب الترتيب كذا انه لا يحل لك ذي برجع نقرأها يعني ما كل ما نقرأ في القرآن يعني على الترتيب نفسه يعني انه لا يحل لك ذي برجع فالصفحة الثانية هذه قال لا يحل لك هي اسمها نزلت قبل هذا. الحين قال لا لا يحل لك النساء من بعده ولا أنت تبدل منه من أزواج. قال وكان هذا من هذا نزلت بعدها. قال بعدها قال ايش يا أيها الذين يعني يا أيها النبي إن إحنا لك أزواجك الله سيأتي سويرهن ماذا واضح ما فيها. لكن وما ملكت يمينه كم ما الله ذا واضح لكن قالوا وبناتي, وبناتي عمك وبناتي عماتك سهل نعم وبناتي عمك عماتك خالك وبناتي خالاتك وهذا قال منهم حتى قالوا بعد مم. بعد ما حرم الله علينا لا بعد رجع سهل نعمل إحنا يعني حل حله يعني هذا الزواج <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني من شعالهم باعلي إذا بدأت الزواج بالذولة كان بيصبح يعني كان أخوار على المدينة؟ لا أحلال يعني أنهم لحلال بالذولة الزواج واضح يعني الزواجات يقول لحظيم على النبي؟ لا ما جاء بحظيم لا لا <تصفيق> لا لا كل هذه أحلال قالنا أحلال الله را... لكن لا جاوا غير أزياد عليهم على الزواجات وقال في هذا الرأي قال هذا أحللنا لك أزواج خلال في أسئة يسجرهم واضح أنهم حلال لهم عف ايضا ذكرنا ان الرسول كان ان الرسول كان بيعطي الاجور كان بيساب قبل ايش بالمهور وهذا قال ايضا من المستحب ان الواحد يكون يعجل المهر يكون يحليه لدريته وايضا ما ملكت يمينك ايضا كذلك ورياجار وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالات في له حلال يعني ما هم ما هذول عندك ما بل يعني احنا نارك دوله ودوره صار يعني احنا نارك دوله ودوره <تصفيق> يعني لا يقول هنا حل الخديادة يفتح حل يعني ما هو مثلاً الزواج حلال لك ما حنا جد المحظرين الله لا ما جد المحرمين حنلاقي إنهم يعني عد فرته زيد أحلاه لا يقول أحلاه نار خدي أحلاه نار خديادة هو ذالك ملك حلال بس قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاي معك بعضهم بيجي على قاعدة الهجرة ضروري لأن داخل يوم ما يهاجر من مكة يعتبروا إنه ما دل الحكم حتى الإسلام كأنه ما بلا إذا هاجروا إلى إلى هذه الذي بيجي للمهاجر المماذي ما هاجر قال ما بيسبر يعني لقد بعد ما حتى في مكة مفهومه إيه الداولي أنعم الداولي قال قال الذي يقهاجر مع حتى أنها بعد ما جاء قديلا طلب أمهانة ولا شيء زواج ما تحل قال نام ما هاجروا ما أسلمت الله بعد ما رجع إلى مكة قالت, إنه قال طلبها قالت إنها جاء جاء قالت ما تحل أتل ما هاجرت ما هاجرت ربما يعني ما قال الله صلى الله عليه وسلم ومرأة مؤمنة أيضا عفل هذا الحكم وذلك دل الحكم له قالوا خاص بالنبي امرأة مؤمنة الله أباح له امرأة مؤمنة إذا وهبت نفسها للنبي وهو رضي والله اباح له هذا الأمر إذا حصل الأمر هي وهبت نفسها للنبي والنبي رضي لكن عندنا بشرط العبد زوجها يعني الولي زوجها ما وكذيه اي واحدة فشادة تقول يعني إذا زوجها ما بل جواب إذا نوش المعنى أي كل مرأة قالوا لك المعنى إنها بأسفر من غير مهر من غير مهر هنا أي مرأة إذا أرى وهبت نفسها للنبي والنبي قبل يحلها هذا الآن ويحل زواجها يعني قالت قدي له يعني, قدي يعني مرأة له زوجها له وهو رضي فساله يعني وهبت يعني ما هو مقابلة بس بس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 حصل حصل يعني في امرأة حربت نفسها للنبي وهو مارضي والله في الواقع يعني إن إذا رضي يعني سهل لأنه قال حددها بشربا إذا وهبت نفسها للنبي والنبي قال إيه أراد أن يستنكرها حتى هذا هذا ملاحظة قال يستنكرها ما قال هذا إذا رضي يستنكرها يعني يطلبها يستنكر يعني يطلب نكاح يعني عادم باء يطلب هذا النكاح من الولي والولي يقول تم إذا إذا بنتفهم العقد أيضا بنتفهم إيش هي العقد من قوله استنكار. ماكن معناه قال إيه؟ أدي مش وش عقد معناه وهبك يعني إيه؟ بدون ماهر. وهذا خاصة لرسول الله. يعني ما يسمى يعني ما صعب يعني لا ما هو سابر ما هو سابر أي مراسد وجبات بدون ماهر. فلوري جماعة. لازم ليه؟ إنما إذا انت مهر. وفدوه لازم هو. وإنما ما انت بيرجيم مهر مثلها. ما هو سابر ما يجهاي. لو قاله لو راضي لو راضي ما يجره أمر ما يسبر لكن النبي سبر هن وهذا نفس هذا قال سبر فقلنا رغم إنها بنفس الرسابر يعني بدون مهر هي كخالفة وقالوا لنا هي كخالفة قال هذا المرأ يعني هذا الحفل خالفة وهذا مسألة ح الله الله خالفة يعني هذا الحفل هذا الحفل خالف يعني قال خالفة في عنه النصر يعني خروج المعنى يعني وأحل الله للنبي امرأة مؤمنة يعني أخلص الله هذا الأمر للنبي جعله له وخلصة ومستر مع الخلوص يعني خلوصان بيقول إذا كان مستر مؤكد مؤكد المعنى حل الله لك امرأة مؤمنة من دون المؤمنين يعني ما هذا الحكم للنبي دون المؤمن يعني يعني قال لك من دون المؤمن المؤمنين صحنا قال فعلها لكن إذن معناها يقول أحلى الله لك مرأة مؤمنة يعني أن أخلص الله لك هذا الأمر خلوصا ويقولوا أنه يستعملوا إذن خالصة قال معنا الخلوص لا إذا أخلصناهم بخالصة ذكرتها خالصة نعيد لا يعني لا, لا يعني خلوص هذا الأمر خالص له هذا يعني أصل أخلص لحنا أخلصنا لك هذا الأمر يعني يعني إيه خاص بك قال فرثا لك من دون المؤمنين خالصة له من دون المؤمنين ما ما يحلها من اذا امر اههبت نفسها لاحد ولو طلبها يعني ضروري يكتبها مهر لو ما يمكن لو قالت ما ما راه سهلة مسمعه يعني ما شي بغير مهر ما ما ضروري ما من النبي قال قال قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم يعني هذا إذا الخالص للنبي من دون المؤمنين من المؤمنين قال قد علمنا ما فرضنا عليهم يعني قد علمنا قد علمنا علمناكم كأنه وش ما حكمهم قد علمنا يعني قد ظاهر حكمهم كأنك قد علمنا قد ظاهر حكم المؤمنين ما من ضروري كل مرأة أنها ذات إجلا إجلا مر اما ما راح لك من دونهم قد علمنا ما فرضنا عليهم يعني قال هنا قد علمنا يعني قد علمنا هذا الامر وعلمناهم قد علمنا يعني هذا الامر بحيط بحيط علم ما هذا الامر كان علم هذا الامر انهم إيش ما من ضروري يجي لهم حكم ثاني وهو إيش يعني قد علمنا احكاما بالنسبه للاخ زواجات والممالك في الزوجات مهور. ليه؟ ليه لا لا. لا ممالك هي ما ممالك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كذا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا لا قالوا لا لا لا بعضهم لا لا لا بعضهم قال لا لا لا لا ده لا ما لا لا لا فهنا الزواج فلاسي آثي سعجران ضروري نسيقهم إجراء مخاطب النبي ونحن يصبر يعيش فيها بعد يصبر يعيش فيها بعد يعني المهر هي حلالة. ما يعني يعني ما الزوج واحد يا لا لكن في بالنسبة الأمور العامة ما بالنسبة للزواج الواحد بحاجة ولي هاي قلنا والناس ماذا حين قال يستنكرها يعني يطلبها معنى كلمة استنكر بيقول أصين وتأصيرة تصيرة استف عن استنكر طلب النكاح إذا النبي إذا راد ما قال إذا راد النبي أن ينكها يعني يستنكرها يعني يطلب النكاح يعني منين يطلب من وليها قال قال قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم اذا قلنا قد يسجدوا ذلك الاحكام كلها خاتم برسول الله كونه إنه ما يحل الله اللي قد دهال ايش المهر واحنا بيذبر لما قد دفع المهر اذا ان المراه حلاله لو ما قد دفع المهر كونه مما افى الله عليه، مما افى الله عليه ما ملكت ايمان من ما الله عليه بس بس برغم حسب النبي واحنا ما بيذبر سواء افى الله ولا بالايه ولا بشراء الله يعني ما حصل عليها الله من ايه من القناين؟ يعني بشراء ما وجالة ايه بس برجوا ماء وجالة لا ما بلا بيح بلا القناين؟ بيح بيقولوا انه يعني كان اطياب وانها ما في اذن ذات ما احتمل انهم بشراء احتمل انها اخذت من غير يعني ما ايه منه يعني سوري قاتلوا لا نحوه؟ بليون ذي اأمنوا اضمن فدأهم ما فعلا وليه وهبت ألها السرعة تكون هنا والثلاث وعبة تكون حسب منها من منها والله وسلم على عبد الله قد قد علمنا ما فرضنا عليهم في أدوائهم اشتذي معنا وش عني ذلك الكلام امرت بهذا قال ما انتم هذا حكم خالص للمؤمنين إذا ان يضرب المراجب كلها وقم المؤمنين واضح وشي فرضنا في أدوائهم وما ملكة عيمان في أدوائهم وما ملكة عيمان ماذا يفعلون في المؤمنين؟ انه مثلا اذا سواء بدي شراها او لا يجعل فيه او لا يجعلها خلالها بالنسبة للأمان ها سابر سابر سابر يعني كم مهر ما هو يعني ما ما مثل الرسول ضروري هو مما أفعى الله وبالنسبة للزواج يعني ضروري مهر ما مسابر إذا هو بس واحد ها نفس هالنبي وإذا بدنا النبي وإن ما هو النبي بغير غير مهر قال كي لا يكون عليك حرج يعني كأن الله جعل له هذا يعني أباح لهذا له الأمر أباح للزواج بنات عمه وبنات خا عماته وجعل هذا المذا قال لله على حرج يعني يعني جمع اي كان ما حريه زياده <تصفيق> نعم يختار ولا كذا ولا على يعني لا يقولوا عليه شيء ولا ينتقدوا عليه ذا ارا شيء فكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء قبل ان يذاق ربما يدافع الواحد ولا اذا قصرت والله يا هي ان الله بي بيقبل بيثبر إنه يرجع يعني في هذا الأمور إذا حصل غضط في هذا الأمور فإن الله بيغفر يعني يرجع الإنسان وإن الله غفور رحيم بيقبل منه لن من يستبقى هذه العيات رواحة بالله يمكن كترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ترجي يعني تأخذ يعني ترد يعني ما تجيبها وتؤوي يعني تجيبها صلاة كان هذا يعني ذا من النبي صلى الله عليه وعلى لكم قال, قال ان الله قال لي إذا بده يجي كل وحدها معها غربة هذه يسمونها الغربة <تصفيق> وكل وإذا بده يدعي أي وحدة تجي صلاة إذا اجتي حاجه منها في غرفه خاصة له لا لهم يعني ما أنه يأتي إلى بيتها في لا إذا يسبر كذا في جيب ذي بده ويرد ذي بالدهر يعني وذي بدي يخليها يخليها يعني سهل ما يحر دي عذرها ما بضر ولا الضار وهو قد يقولوا عندنا بيقولوا سهل ما ذا له ما هو ما لا لا ما اتفقوا احنا بيقولوا باسمه لأنك ما بيث بيت عندها بيقولوا المبيت مم. بيقولوا الواجب العادل في المبيت بين الزوجات إذا بيقسم اذا بيبيت عند واحده في في عدل يقسم بينهم بس بس يعني إذا بيبيت عند واحده ليلتين فكل واحدة كون بيت عندها ليلتين فهذا ما عنهم لكن حين جمع غرفة ما بلا بدع هذه القفاءة حاجة وترجع ما بشي ذا الأمور ما, ما بات عندها أحد ونفس القضاء لهذا ما هو ما جعلهم يعني ما بده لك. فقال ترجي من تشاء إذا ترجي يعني تأخر تأخرها وإحنا ما بدك يعني ما وتؤوي إليك وتؤوي إليك وتطلب هذه تشتيتي يا صلاك من تشاء وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِنْ مَنْ عَدَلَ فَلَا يُنَالَهُ أي واحدة تختارها ولا ت تردها قال ما عليك يُنال ما عليك اسم. هذا بيقولها بيفسره كذا بعضًا بيقولها لا إن أنا أي واحدة بدك تروح سراها تروح بدك تخليها خلي أنت يعني ما هو واجب على رسول الله الأحكام الخاصة إنه ما يجبر على الجسم بين نساء بعضًا بيقولها كذا ومن هذا الآية يعني هي ومن هذا يعني واحدة وذي بدك خليها تخليها, تخليها وذي بدك تشلها ما عليك وذي ما بدك يعني على رغبته إيه إيه ما بلا يرجع يعني ما بدك بدك بدك تخليها, تخليها وحن ما بدك هم... كذا ما بلا قلنا مثلا قال هذه كان ما بلا وإذا رمى مره بوحده مره تجيه صلاة سهل وإذا بده بوحده ثانيه سهل وكيف ما يشتيه على ما عليه التقييد وكيف ما يدعيهم صلاة على كلام رادي وهم بيقولوا بعضهم بالنسبه بالنسبة للجهن ما بده يبيت عند أي وحده ولو ما بات عندها غيرها والله يبيت كما يشتي والثاني بده يبيت عندها والله فالأمهم الأمر إله ويجعلوا هذا عقل خاصبه أبي يعلو كذا يعني إنه مواجب إن ما هجيب عليه هذا. ها قالوا لقنا عليك ذلك أن أنت قرعيهننا لكن قالوا كان أيضا مع ذلك الرسول بيقسم بيقسم بينهم بسويه يعني ما بني مع إن بس بيرسبير كذا ما لكن كان الرسول بيقول إن كان بيش بيقسم بينه. قالوا كلهم يقسم بسويه حتى حين جاهم ليزر بيضربه عند كل مرة عند واحدة. فهو مريض، فهو يعني كذا ذي أفعاد اليواجب على الناس؟ أسرع لذلك أبنى عن تقرأيونهن ولا يحزنن ويرضين بما آتيتهن كلهن هذا ما أدى لناك، فالربما يجد يعني أنت مامل، يعني شيء مسألة البيت وتحين تبيت عند واحد قد إذن ما بلا تدعيها صلاة وما بتبيت عندها، فأجوا أسهل عليهم يقول عند وحدها واصل يجلس عندها يوم ولا يوم، يعني ليلة ولا ليله قال هذا أسهل فيما بينهم، وفي التنافس فيما بينهم قال إن هذا أسهل حتى الدعاء، ما بيض، لي يدروا إدراه إذا دعاء وحدها منهم ما لي حين يدعي وحده الحقيقي أن يدروا يعني حين يدعي وحده ما هي بيضيبائنا، لكن ما وين بقى جلال وقعد طول الليلة، ماذا باعتين يدروا؟ كل هذه النسوة وان بالدات تمام، هذا بيجوع أسهلهم، إذا على كذا ما بدي اياه زي بحاجه او كان يساله يخفض بغداد الضغط حق بس بس يعني بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس ما لا هذا على تفسير الامام هذه انه ما بنجيب هذا راي يعني لحاجه تفسير الجحاجه وبلا ما بيت ما عنده حد ما بقى في هاي يعني أبقى ليه حكم حينجي للحكم أنك ترجي من تشارت وإذا يعني إذا بأجي يعني باجي أصلاحك قال باجي أسحلهم يعني باجي أسحلهم إن لو كني بيت عند بعضهم وبعظهم لعن يعني أصلاح حينجي رحوم لا حذب لو حينجي إيه وحينجي هو, هو كذا يعني فرق حينجي إرقعد مثلا كن يقعد عنده حتى إرقعد عندها واضل والباقي ما يقربهم ما يروح صرعهم هذا فرق بينه ولا الله حينجي يوم أنا غرفاء الحالة ما بيقعد عنده حتى إذا لا ولا يشعره يعني عادةً بسي يعني ما عند ما عند في هالحالة أسهل أسهلهم. أسهلهم لأنهم بيجي لهم أنا يعني النساء ربما الحين يبيت عند وحده فلا ما بي يعني بيجي فيه مقيرة ومشاكل لا. لا ما لا ما ادري ما بقول لا ما بنادنا يعني اقرب الى ما عنهم. قال اهو انا والله يعلم ما في قال ادنا انت راعيهم يرضى يعني إلى يعني بس ولا ندري ما قد ما ولا يحذنا ويرضين معه فايتهمنا كلهم هو أقرب إلى والله يعلم ما في قلوبكم يعني يرضي نبيعه كذلك باجوا ما أعطاهم من الحقوق واجوا ولا ما أعطاهم من الحقوق ولا من التواصل معهم ولا ولا من اللي ما هو يعني مثل هم باس بريكاد ما حقوقهم يعني الحقوق هذي بيهم ولا التواصل معهم ولا المجيس ولا مداخرة سملاه يعني بقى رب... يعني بقى بتعامل معهم زي التعامل معهم والله يعلم ما في قلوبهم ما كان الله عليما حكيما لا يحل لك النساء من بعد قلنا هذا الاهل قال بعد ما خيرهم واللي اختاروا والبقوا مع رسول الله قال لا يحل لك النساء من بعد خلاص ما عدت في زواج بعد بعد الان يعني بعد هذيك دمهم جاء سعر ولا ان تبدل بهن من ازواج واذا شيء بعدها منهم طلقها تبدلها ما وسع والله وحدها ماتت ما وسع تبدلها مع يعني لا خلاص بعد بعد لا يعني بعد لا يعني, يعني من هيقول من بعد يعني بعد الآن هاي. يعني, يعني... ما عت لا لا يحلك بعد <تصفيق> <تصفيق> إيه يعني بعد ما حين وفي تصير وخيرهم وريا اختاروا اختاروا لا يحلك بعد للحين يعني قال بعد الآن لا يحلك مزيد عليهم حتى هذول لا لازم تبدلهم مع لك تبدلهم يعني, يعني بعد أجادله وارجع لي أحال له بعد قال لي بديه بناتها بنات بناتها أمه بناتها بنات أرجعتها بنات ليه <تعفق> إيش <إيه؟ تعفق> كأنها مثل التخصيص ولا نفس <تعفق> ولا ضع لها بعض لا ضع لأمنا قالوا أن ذاك مثل النسخة دي ولا طلع الحكم دي مع التقيير مع التقيير إذن قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال ما عزل حال يحل له لا يتب... الزوج يبدلها ولو ماتت لها هذا ما عزل سابر يبدلها ما عمل لها دولة ولو أعج إلا مملكه ملكة يمينك الله يجي من الثلاث وكان الله نعم إيه. لكن مملكه قال وكان الله على كل شيء طبيبا والله قال رقب على كل شيء يعني مدرك كل شيء ما يمكن يخفى على شيء يعني أنه المفروض يراقب الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين قال كانوا كما ضيف النبي بخيرات بيروح يضيفه عند النبي وكما قدع حلباء الضيف عنده بيروح قبل يتغدى قبل, قبل يسبروا الأكل وقعدوا مدريتهم لما يسبروا الأكل وبعد الأكل عاد بيجلسوا في البلد بيجلسوا عنده يعني وما مع شيء يعني بيهو مثلا قد يعني بيضيقوا على ما بيجي الحرية في بيته مين يخرج أكثر الأوقات عندهم خارج يتناء مثال الشرع ولا كذا ولا يتجاوروا وياهم ولا ويبيه في البيت يعني حاجته الخاصة ولا يشتيفتهن ويرتع وذولا بيجيبه ناس ثقال بيجيبه جاء بعد الخارج قال حتى إذا إيه حتى لم يجيبه يعني بعض يتقدوا زي بيجيو يتقدوا كثير يعني يأكلوا عندهم وقالوا يروحوا قبل الأكل المدريب كم معي سر لا يدخل يا خم يعني بايستحي وكان رجل في الحياة جديد يعني ما بزاعده يترك من عندهم ولا يبالي بهم ولا يدري كابي يسوي ولا يروي ولا سب ولا قال ساعده يقول لهم يروحوا ولا لأنهم مشغول ولا لأنه كذا بدي يرتاح ولا وكذا وصل يعني وقت كثير يدخلوا عليه فقال يا أيها الذين آمنوا الثاني يعني ذ ذاك ما كان فيهم أدب ما من ذا أدب مثل الدريحينه إنه زيش يدخل بعضهم حتى ما كان بحتاج ما يستأذن فلا يدخل يدخل على طول وإحتاج قالوا ما يمكن أكثره ما يمكن مع ومقفلة ولا مغلقة فلا <تصفيق> يدخل وقال هو يعني تعب قالك. فقال يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام حتى إلا إذا أذنوا لكم إلى الطعام قالوا تعالوا تقدم تعالوا أكلوا بس ما يتعالوا تقعدوا تريهم دريهم قال حتى قال لا طعام غير ناظرين عينه ولا جنتوا مريعين لما يخمد هنا يعني نبيه يعني غير ناظرين ولا جنتوا مريعين لما لا تدخلوا وتريعوا لما اج لما يجي الطعام لما يحمد بجنه با يضايقوا عليهم في البيت عليهم والنبي كان بيستحي ما بيصرف بيجي صلاة ضيفان خيره وحين يجو قبل الاكل قبل ما ادري كم يحتاج يصير لهم وين لهم ويقعد عندهم ما بيصبره ويشغلوا بيشتغل احيانا بيوم مشغول مثلا ولا بيوم اشياء ما يشتي يعني في خاصه في البيت وما كبر ما كبر ولا سببهم جالسين عنده ولا ساعده يقول يساعده لهم يخرجوا ولا دراك ايش فالله فالل يعني نزل هذا الامر قال هذا حت يروحوا اذا هم ضيفان بلاكن يروحوا لا اكثر وبعد الطعام يخرج مباشرة يدخلوا ويأكلوا الطعام ويخرجوا لا بعمرك يجي قابل يقول يجيب حاجة تجي تدخل يتوافق يقول لهم يسألهم يجيب يجي أشياء خاصة ما هي حتى لو لا حرية ال النساء تنقل في البيت ولا تعب فقال يا ولدي نعمل لا تدخلوا أولا إن كان بهم شيء من هم قبل العرب ما هي مذالم فيه يجي قبل الدهم قال قال لك دخل واحد نزل عما دخل تقبل وقت النبي جالس وعائشه عنده قال له الرسول واحد من يعني زعيم كبيره يعني شيخ ما هو شيخ كبيره قال ما ترى اني لا شرع الاستئذان تقول له الرسول قال ما انا ما اجلس استأذنت على احد من حن عرفت نفسي ما اجلس استاذنت على احد اللي بيدخل فذا يعني بديه مهراء يعني بديه طبيعة اذكرها قال ما قلت استعدى على احد من حين ودد ما اجي في فيهم ادب حتى قال يعني قال ها من هي عندك الجميلة قال ذي عندك وبدك قال ادك تنادر لك عن ايه اجمل واحدة بدك تنادر عنها مقابلها كلام يعني مزعج و قال برا يا ايها الذين لا تدخلوا لا بيوت النبي الا يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين ايها يعني لاكن جو قبل الاكل وتعدون قبل الاكل أيش هذا بالنسبه للنبي <سؤال <لدينا> <سؤال قالوا للطعام يعني قبل من وبعد العذاب هم طول اليوم أكثر إيه بينه يعني أكثر الأيام قال يا أيها الذين آمنوا لا تخلو بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين لا إذا أذن لكم إلى الطعام ما هو إلا أنكم وزد إلى لكم وجد الطعام بلا تخلو ثاقفه غير ناظرين عينه يعني لا ينسوا تدخلوا وتريعوا ناظر يعني منتظر إناه يعني خماده ولا مبيه غير ناظرين عينهم ما بيقول الآن يعني قد خمد ولا حار هو من ولكن, قال كيف كيف يعني ولكن, ولكن اذا كم يقول لك ان يكون هناك ولكن ادم مطلوب فقط لا لا لا تدخلوا كما لا لكم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني لانه قلنا راكم تجلس معهم كثير خارج لا بحاجه من السؤال ولا مجالس ولا شيء ولا بيجلسوا خارج يا اهل لكن كما ايش شيء ولا ذا يسي خاصه والله كما يسوا با يدخلوا با يروحوا قبل في البيت ولا يخرجوا جامع ولا بعد أكل قاعدين في البيت فقال اذا غير ناظرين عنا هذا وحده ولكن إذا دعيتم تدخلوا فإذا دعيتم فانتشروا خلاص خرجوا كل واحد يروح ولا ما يشتري. من دوب إذا به إذا به زاج إذا به إذا زاج الواحد يروح. غير واحد لا. إن أحيانًا مطلب ما هو سواء الضيف إذا به ضيف وأنت رجع الله وبده يجي وانت عارف وتتلاقى وإذا بعد ما ما يجي الأكل فلا لا ده أحكام خاصة فنن. ولكن لا بها واحد من بلابات قال له قلنا لك ماذا ذا له ما بيحتاجوا ما عندك بيوم ضيف لا بيوم بيوم من يأكلوا ياكلوا عنده اكثر اوقات قال ما بيأكل في لا ما همشي شي قال إيه قال لماذا انتم تستفهمون تحيروا ولا مستأنسين لحديثي ايضا وراكم تجلسوا يو بدهم يجابوا رو عند في بيت الرسول فنقول توك هذا يهود دولة مستأنسين يعني كان تطلب العز في مجبر سواء بينكم ولا أنتم رسول الله <تصفيق> يعني لأن الرسول كان بالظاهر يكبر مرات مرة جاء وصلح ناس ولا درا كيف يصير بيدخل ويخرج وإذا ولا درا كذا ومن بعد اللي تجار ولا هم ذلوا دي بعضنا بيوس قال دم ما بي ما بيحس لا يضيف على صاحب البيت ولا فقال كذلك ولا مستأنسين الحديث يعني تطلب الأنس وهذا الحديث سواء بينك فيما بينكم أو مع رسول الله لو مع رسول الله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم كان يجيب الشغلة ويحراج ويستحي ما بيستحي يقول لكم لكن والله لا يستحي من الحد الله بقى يقول لكم ما فيها الحد قال ما في الحياة لا ما هو بعد ما قالهم كذا هني خارفه بيجعلهم <تصفيق> والناس ما قرأن معاد بيجاده بيجب بعث له قال والله لا يستحيي قال والله لا من الحق وإذا سألتموه متاعا فسألوه من وراء حجاب أيضا إذا سألتموه نساء النبي ولا ناس في بيته فلاقي يعني طلبتهم من متاعي يعني حاية يريد هي يطلبوا طحين ولا أواني ولا أي حاجة يطلبواها من البيت وما بعد حد جواب النسوان فقال لكن سالوهم وتواجهوهم معهم لان قبل كان الحجاب ما كان بيتغطى الناس النسوان ما كان بيتغطى النساء قبل لكن الجاع قال بعد قالهم ما قالوا واذا كنت قالت وامشي طلبتوا من حاجه فلاف اجاب لهم اليوم تبوا فروحوا يبيع حجاب ما جم غطين ولا جم وراجل راجم توهم. قال وايده سألتموهن مساعم يعني حاجة. لا بلا حاجة. يعني حاجة ولا تسأل من الرسول ولا تقول كذا ولا حاجة خبر ولا قال يعني أو أواني منزلية ولا أي حاجة ولا أي سلع ولا ويطلبها قال يطلبها ورايح. إلا سهلك ما يذهب حاجة، فهذا سألتمهم هنا. إيه، سأل، قال، لا سألتمهم من متاعن، متاعي يعني حاجة. يذهب حاجة يعني سألتهم حاجة، قال فسألوهن إيه، فسألوهن من وراء الحجاب. ما كان قبل ما جاء بخطوة، وجاء قالهم الرسول نفهم، يمكن يتغطوا قال. ولا قالش واذا بسألوا من وراء الحجاب دعكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم يعني هذا التشريع لا تنزعجوا منه لا تنزعجوا منه قالوا إن أحسن لكم لهم هذا التشريع لِلَّهِ الَّهُمْ لِلَّهِ أولاً إن الشيطان بيجا يدخل كما ب كما بتراسل ويعني أهيو رجل مع المراه سبحان الله المرأة جمابلهم ثانياً إن إيه إن كان الناس يتربصوا برسول الله يدوروا اي مشكلة خصوصا في بيته وفي نساء يشوفوا مثل المنافقين فأحسن لكم أن يصيانه لرسول الله والحرمه وأيضا للنساء أنهم لا يعني كذلك بالنسبة للرجال والنساء أحسن لهم والقلوبهم يجل لا يجي هناك خاطب شيطاني ولا جي اي أي وسواس شيطاني أنهم يفعلوا هذا الأشياء احسن لهم للنساء وأحسن للرجال اظهروا لقلوبكم وقلوبهم كما الحجاب هذا بيجي احسن أحسن للرجال والنساء لأن كما ما بشي حجاب بيجي مشاكل. بيجي مثلا أحياناً إذا ظره ما هي سليمة من بعض الرجال. وبيجي أيضاً الحجاب يعني شيء القطع. القطع يغطي وجهها. قال ذلك دارك قال لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أنتم تحوّلوا أزواجهم بعد. قالوا إنهم بعد ما يعني حين فرض الله عليهم، يعني حين قالهم كوني لا كوني كل مو بلا مراحيض على حاجة جديدة. الحين جيده الحين في أسرة وقالوا إذا حجبوا بعضهم من الذي ما هي ريح جاهي وحده ما تركع في بعضهم. لكن هذا كل المجتمع. ورجع قالوا ها ما كيف الحين يعني إذا مع واحد يعني بنت عمة ما هنا بنات عمة ناول الله كذا ما يذبون جابرهم الله وبنانا وبنم الجاب كان ها واحد ما واحد قال تحانه وقال ها مان يعني صار لما سل الله والله تزوجن عايشة كان ها وشتي لا جن راحت ولا ذاهم بنات عمنا ودريش قال يعني بيحلف إن كمان ما الرسول الله بعد زواج فالله قال فقال الله ولا اش ما ولا قال ما إيه... وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله أن تؤذوا رسول الله قال ما ان يؤذوا رسول الله طبعا في كل هذه الاشياء في بالنسبه المعامله مع النساء بالنسبه للكلام في النساء بالنسبه لدخول وما يدخل استئذان وما استئذان ما لم... يعني إنهم ينتبهوا. المفروض, إنهم... يعني ما المفروض هذا ما لكم عن... قال ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ما يعني المفروض ما يحصل من هذا اساسا المفروض ما يحصل قالوا يعني كان المفروض ان هذا الامر مستحيل عندهم ما كان لكم ان تذوا رسول الله ولا أن من بعده ولا أيضاً ما لكم يعني ولا ينبغي ولا يصح ان ان تنكحوا يعني بعد يعني بازواجههم من يعني حتى ولو آيش ولو مات الرسول والله لو لو يعني ما يوجد زوجة كانت مع رسول الله هذا ايضا ايضا كان احترام يعني اهتمام بالنبي وتعظيم للنبي انه لا يجي اي احد الله يشغله الله ان ذلك كان عند الله عظيما ان تبدو شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليم يعني معاملتكم مع الله في هذا الامور يعني حاول الانسان ان يتقي الله ويتقي ربي في هذا الامور لان الله ما على شيء لو حتى حاجه في نفسك يدري بها ربي سواء اظهرت انتها والله اخفيت انتها فالله ايش اليمباء فانتبه وراقب الله ولا تفعل شيء ايش الله بالله الهما معنا معناه ورقاه وكمانا حق هذا الشهر ان سورة الاحزاب صفحة اربعمائة وستة وعشرين اية خمسة وخمسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن اذا بحمتان مكسورتان مكسورتان بسهوله لورا لا تنسى سامع زين لوضع في حركه في لا يا بس انا يا زين قاعد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 ملعونين أينما ثبهوا أخذوا وقتلوا تكتيلا سنة الله بالذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند إن الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطانا الله وأطانا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا اتهم بعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا نافع كثيرا وحفص يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله ويها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها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 عندما أمر الله النساء، عندما أمر الله النساء، قال أمر نساء النبي بالاستثار، وأنه لا يدخل معه أحد إلا من وراء حجاب. قال بعدها. وش جاءت الأوله؟ إيه إيه متاعا أولها وإذا من وراء هياب فأمر النساء قال نساء النبي بالاحتجاب ورجع قالوا كيف يعني حتى أقاربهم هم قال لا عد إذا, إذا سأوتموهن متاع يعني سأعيتموهن النبي بحاجة ما بلا أكون جو بينكم وبينهم إجاب وقال يعني كيف حتى لو واحد أخوها ولا يعني قريبها ولا ابنها بيحتاجي قال كذلك قال يعني هم بيحتاجوا يعني حتى حتى أقارب النساء النبي قالوا هم فيحساجوا حجاب نزل قول الله تعالى لا جناح عليهن في ابائهن ما, قال ما الآباء ما عليهم ما عليهم إذن إذا كن لقيهم غير حجاب أبوها ولا أخوها ولا أقاربها لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبنائي خواتهن ولا نساء ولا نسائهن هذا رجال الرجال كلهم قال سهر قال بهار ولا نسائهن يعني ولا كذلك نسائهن وش من نسائهن؟ يعني قالوا النساء المؤمنات قالوا قال سهر ما ما يحتاج وحياب يعني ما قرر بتحجبوا منهم يعني لا يكون يتواصلوا مع النساء المشركات بغير يعني مباشرة يستجبوا منهم. ما <تصفيق> <تصفيق> الاعمام قالوا بقي يعني ما ذكر الاعمام ولا الاخوال قالوا بيدخلون في الاباء ها الاعمام بيدخلون في الاباء في ابائنا النبي الاول يعني العم والخال يلم مدرسه الوالدين نعم قال ولا نسائهن قلنا أيضا كذا. فلاجنا عليهم ان يتقابلوا مع النساء بدون حجاب إذا نسائهننا. يعني النساء المؤمنات. يعني ما غيرهم لا. <تصفيق> نساء لا قال يعني النبي قال نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء قال نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء ان نساء نساء نساء نساء نساء قال نساء المؤمنات النساء بعض ما يعني ولا النساء المؤمنات سهل ما عليهم حرج سهل ولا إذا لكن غيرهم لا مم. يعني ضروري استكانة ضروري يبان الحجاب إذا هم أيش ما هم إذا هم معهم مشركات المشركات ته ته مشركة هذا الكلام إيه ما طعن ايه بس ولما ظهر لنا الكلام في نساء عن المؤمنات قال ولا نسائنا ولا ما ملكت عيمانهم كذلك ادي النساء هذه مملوكات لهم النساء طبعا لأن المملوكة إذا أذيتم لك عيمانهم قال ما عليهم تحتجبوا منهم طبعا أنا النساء فقط وما الرجال لا تحتجبوا لو, لو ما هي مؤمنة لو ما هي مسلمة نعم لو ما هي مؤمنة لا وفي وش وفي ايمانهم ولا مملكه ايمانهم لا مبلغ بي يعني بتخصيص الضريبه الاخر الظاهر ظهر كذلك ما هذه الممالك حيكونوا ما يحتجبوا منهم لكن واضح من الرجال لا يجب على السيده تحتجب عن عبدها اه وجهها نعم تستجيب ال ال مالكه لدمع عبد هو من العيان قال كنا عبدها وتشتجي عليه تحتجب منه اذا ما بالله قال حتى يدخل هنا قال ولا ايمانهم يعني ما مالي النساء قلنا من النساء قالوا اذا النساء قد دخلوا لكن الأول النساء هن يعني المسلمات يعني غير وهذا يعني لو مسلمات لا خ عبد قال منه نعم لكن المراد ما ملكت أيمانهم يعني النساء ذي معناها ولو كانوا أيش. ولو كانوا غير مثل ما ما يحب هاي منهم نعم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا اتقين الله في وراقب في أيش. في هذا الأمر نعم الأمر ما هي سهلة وإن الله خافين يعني خفنا من الله بيقول للنساء النبي يخافون من الله في هذا الأمر إن الله كان على كل شيء شهيدا يعني الله بيشهد كل شيء بيدرك كل شيء سواء يعني بين ناس ولا ما هو بين الناس لو كان انسان حرفي بي... الله بيدرك يعني اذا في كل الحالات الله بيشهد يعني براء بيدرك كل شيء فاتقين الله ان الله في كل في كل موقف يعني بيدري بيدرك بكل شيء ان الله وملائكته يصلون على النبي قلنا لكم هذا اذا اهتمام كل هذه الآيات اهتمام زياده بالنبي قال إن الله وملائكته يصلون على النبي الله يصلي على النبي يعني بيرحم النبي وكذلك وملائكته يصلوا على النبي يعني بأيه بيدعبر بس صل على النبي نقول إحنا نصلي على النبي يعني بيتلفظ بس والله يصلي على النبي أحنا الله ما, ما الله الله يصلي على النبي يعني بيرحمه لأن الصلاة يعني تاتي معنا الرحمه وإحنا صلتنا على النبي ما يعني نطلب يعني حين صلي على النبي يقول الله ما صلي يعني أتلفظ بهذا القول نعم وقال الله والملائكه ايضا يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا على صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا نهي السلام واضح انهم يسلموا عليه السلام عليهم ولكن من الصلاه قالوا كيف نصل عليه قالوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حتى فلذلك جعلوها من الصلاه الصلاه على النبي واله هالشيء الصلاه على ال دخلت هنا لأن الصلاة على النبي قال امر الله بالصلاه على النبي والنبي قال الصلاه عليه اذا واحد بدون الا ما صلى عليه الصلاه ناقصه اذا اردنا الصلاه على النبي نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد هكذا الصلاه على النبي <تصفيق> لا قال واحد الله صلي, صلى الله وسلم بس ما هي مقبوله نا قال النبي لا صلوا كذا صراحه قال مقطوعه ما هي لا صلوا عليه الصلاه البثراء يعني انكم عليه ولا صلوا على ال واحد صلت مع يعني لا يقول واحد الصلاة على النبي قال صلوا عليه صلوا على ما قال صلوا على النبي ما على النبي نفسه قال الصلاه يعني كيف بين لنا كيف الصلاه قال كيف عرفنا السلام عليه كيف عليه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذا صل على النبي وفي ظاهر قال لا صلوا عليه صلاة البتراء يعني من الأهل قالوا يعني وهي أن تصلوا عليه قال, قال أن تصلوا عليه ولا على علي ولا لا على ولا ولا علي. يعني السلام عليكم الحاضرين لا, لا, لا الله وسلم ولكن <تصفيق> يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك السلام السلام هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك عليه يكون هناك من يكون عليه واجبة أو هناك أو يكون هناك من يكون من من أحسن واحدة. قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة حين ذا الكلام يتكلم عن رسول الله وعن عرض رسول الله وعن زواجاته وعن أهل بيته لأنه كثير من الناس يشتوى يؤذوا رسول الله ويحاولوا يخربوا في أهل بيته ولا في إيش في نساء فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله اذي بيذ الله ورسوله قال له انا من الله في الدنيا والاخره يعني باجي في, في الدنيا طردوا في الايش وفي الاخره وخروج من رحمه يعني كان باجي من مصايب في الدنيا والاخره ما بلا بقينا حين قال يؤدون الله ورسوله ما الله ما جاءت حديثه، حديثك نكسه يعني انك تسوي حاجه تزعج والله ما احد مزيله فقالوا مبل قال ان الله يؤذ... إن الذين يؤدون الله ورسوله يعني قلته... يعني المراد يؤذوا رسول الله ما بلشتي يحتي... الله بيبالغ في حرمة الرسول حتى يشتيق يقول أذي الرسول هو بأذي ربي كانه بيغضب ربي ولما هو ما بيصبر من الله ما حتى يجعله أذيه وأنه أذيه يعني بحيث أنه تمام لكن ما بينه يتحارق مثلنا ولا يبي يغفيه ولا يبي ولا أذيه يعني نهجاله أذى يصيبه يعني يشغله والله ما جهد أذيه لأنه يغضبه يعني ما يرضى بس ما معنى يغضب مثلنا ينفعل يعني, يحكم إحدى يعني لا يعني بس لكن هنا إذن قالوا يؤذون الله ورسوله ما بلا المقصود ما يؤذي رسول الله لكن يشتي يقول لنا إنه أن اذيه رسول الله تعتبر اذيه لله فهم بالغة في الاهتمام بشأن النبي صلى الله عليه وعلى الله حتى أن أدية في الواقع بيعصي ربي هو كذا لماذا ليه, ليه لأن أدية رسول الله ليش؟ يؤذي ولش بتحانكم منه حين بيجيب بالرسالة من عند الله فذي قد بيش غلط يعني انه بيأصير ربي إن الذي قال من الذين عدون الله رسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينة يعني وما حد لهم عذاب لهم عذاب عد هذا العذاب مهين يعني كأنهم يعني كأنهم بيأذون الله رسوله بيجيهم ناس بيجيهم فيهم كبرة استكبروا من متابعة النبي يرجع يجلهم يعني عكس ما ما فيه يرجع ربي يجلهم عذاب يجي فيه اهان فهم حين قال مهين يعني كانه شيء من التكبر فيهم ودافع عن التكبر الى ان دور رسول الله تكلموا فيه فقال الله عدل الله عذاب مهين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مقتسبوا فقد احتملوا افتانا واسما مبينا هنا قال الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مقتسبوا يعني بغير جرم فعلوه اذا لانك يعني تضره بدون ما ما ثوابك شي ورا ضرك مثلا اهل هذه عنده يعني اعتدى عليه ضرب ولا أخذ حقه ظلم ولا جاته ولا ولا صبر شي يعني بيصبرنك تاذي بشي بحق من حكي او قتل هنا بتقول هو اذيه لكن سهل لانه ما بدك تكتف هذا الامر متصفه من الاسلام اه صح يعني اذا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 يعني ناتشمل الحين كل أذيه ما قال لا يضربوه ولا قال لا يقتله ولا قال لا يفعله كذا حدد الأذيه كأنها حتى فيها نفس أي حاجة تزعله تتحانك منها فكان أبي عبد العزيز كان مرة بقولها جينا داخل مع ذكور عادحنا جينا بنت راشش أنا واحد مراه بنت راشش بمع داخل يوم يعني ما بالما رش واحد ويرشني كذا يمدح. ورجع قال أبي عبد الله ما هم ناسهم. يقول أنا ما يعني هو ما يعني ما بشي غضبه ما بشي هناك. إحنا يعني ولا شيء بيننا. قال غدنا ويش بترشيه ما تشي تغله. ما تلهمهم شيء تحانك. قال إنهم فيها آية نص فيها الأذية. قصتاك أنك ت... يعني يجي فيه أذى ونص قالوا أن الذين عيدون المؤمنين المؤمنات بغير مكتب ونحن تسوي كذا فما يسألهم به نص في ذلك ولو رجع تسامحوا فيه مع بعض. يعني أنها نفس هي منك يقول معصية يعني أنه بالغ الله في حرمة المؤمن حتى أنك لا تقول أي شيء يجرحه أيها يجرح ترى كيف أن الشرع بالغ في حرمة المؤمن أنك لا تتكلم فيه هو غايد وحاجه يكرهها ولو يفه يعني مثلا افرض انه قال بخيل لا تقول انه بخيل جابر عند الناس النفاذ يرضى يعني اهتمام بلغ بالانسان انها لا يعني لا لانه لو يسمع ذا الكلام بيجرحه طيب قصدي قال اذا حتى حتى كلا الغيبه كلام اي كلام اذا بلغ بي بي بي ولا بي يعني ايه فهو ما تعتبر غيبه ان تقوله كان الكلام فيه بل حين قال كلامه ما إذا ما هو في قالوا بهتان ما عندهم بالله غيبة. لا هنا كان يعني كان, زيادة. لا كان يعني على تفسير تفسير آخر لكن على تفسير يعني حاجة تبهت يعني إنها حاجة فظيعه أذية المؤمن والمؤمنة تبهت الإنسان بحتان كامل ها؟ كيف لعي سهلوا فيها سهل لعي سهلوا فيها كيف كان شيء ما من ما من لا نحن نفع الفعل بيضعي للتحييق تمنظوك تمنظوك قال والذين يؤذون المؤمنات بغير ما اكتسبوا إلا أن المشتساء لو يتعقل المفرض الإنسان يحاول أنه لا يؤذي الآخرين وإذا كان حصل من الشيء يسامح منهم لأن بعض المرات يجبه واحد يترح جاره ويسأثاره بعضهم يتجلب كل وذلك الشغلة خيرات من الطريق المضحك كثير من ما اياه فقال الذين يؤذون المؤمنين منافق بغير مقتسب فقد احتملوا بهتانا واثموا مبينها يعني فعل ومعصيه واضحه التعدي على على المؤمن دون ايش او للمؤمنه بدون علاقه يعني بدون ان يكون منها منهم شيء هذا تفسير هذا بتفسير ثاني قال الذين يؤذون المؤمنين منافق بغير مقتسب يعني ينسب اليهم شيء ما هو حق مثلا يقول انه قال كذا وما قال ولا نفعل كذا وما فعل، ينسب إلى حاجه هو ايش بريء منها؟ فاذا قال غير ما اكتسبوا يعني يعني ينسب إليه شيء ولا فعل، ما اكتسبوه، فلذا قال يعني فانا بقلبوا عليهم، فلذا قال ايش؟ فقد احتملوا بهتان يعني بهتان يعني كذب، كذب واثم به، يعني حين ينسب إليه فعل ما هو الذي فعله، ولا مثلا التهمه بحاجه ما الذي مثل القذف مثلا تهمه واضح وحده ما ما فعلت. فهو بايه بهتان ويتمع ولا أنه يقولون انه قتل ولا انه دهل كذا ولا فعل كذا وما فعل شيء يعني أن تنسب إليه شيء لم يفعله هذا التفسير الثاني يعني وحين تتكلم بهذا الشيء ينزعج منه إذن الذين يؤدون المؤمنين المؤمنات بغير ما اكتسبوا يعني يقولون لهم ينسبوا إليهم شيء ما فعله فقد احتملوا بهتانا يعني فقد ارتكبوا بهتان يعني وكذب لان الكذب وذيه افتراء. لأن البهتان يأتي على الكذب قلنا فلذا قال الآن قال حين قال في الغيبة قال إذا تكلمت فيه فيه أخيك المؤمن بما يكره وكان فيه فهي الغيبة وإذا لم يكن فيه فهو البهتان ما هو غيبة اسمه بهتان يعني كذف ترهن عليه أنه يشتغل البهتان الجريمة أعظم من الغيبة أيه أعظم من الغيبة نعم قال فقد احتملوا بهتانا واسما مبينة لا منافع أن يقول واحد ما بعض الأشياء لا يعني أنه منتشرها، ما, ما هو عذر إذا بشيء غلط ولو منتشر، ما هو ما هو عذر الواحد في ارتكابه أنا أعلم أنه يجرس واحد أنا أقرس في ما هو مناسب وإنه بلا بغير غير كالحاجة بغير لكن حاجة تغفية، ما هو ناس ولا قليل إنها كأن الآية يعني النبي يعني جرم وباي عقب الإنسان عليه قل أصف القرآن معاهرة قل الله حديث قل واحد باب لا ندريه وعيه الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي هذا كلام قلنا لول في نساء النبي والاحتجاب فالحينه أمر النساء جميعا قال يا أيها النبي قل لأزواجك يعني زوجاتك وبناتك ونساء المؤمنين كلهم دولا قال يدنين عليهم من جلابيبهم الجلباب مثلا قال لحفة والله أخمار والله شي بقي فوضها قال يدنين عليهم يعني ينزلوا على عليهم كربوها من أجسامهم بقيموا بعظهم بلا قال بقيموا مطرح كذا يفوض الراس مثلا الشيئة ينزلها قال نزلوا عليهم هذا الجلباب كان الجلباب اللي بتغطى بها بتغطى بها الجسم والله كله بيشوف يعني بجو ثوب واسع ولا قطعة كماش كبيرة واسعة ليه لكن ايه حتى في جيوبهم يعني ينزلوا لكن بعضهم يتغطوا بعض النساء وتغطي وجهها وقاعد فقرتها بادي وصدرها فقال لها كنت لما يتغطي جيبها <تصفيق> ايو هاي قال الحين لكن لا كنت القطائلة تغطي لما تغطي صدرها <تصفيق> احنا قال يدنينا علينا مجرام يعني جربوا من عجسى ممكن هل الجلبات اتبع الظهر مثل الذهاب اتبع الظهر والذهاب ونحنا من من لا ولا, ولا, ولا جعا الظهر عاد فوق الراس يغطي كل شيء فقفة إذا قال له أكبر يعني بعضهم يقول مثل لحظة كبيرة كان مع النساء قال ها كل ينزلوا كل ينزلوا هل ما يتغطىوا جهة إيه؟ قال أي, اي قطعة كما اي شي تحطي احني ذلك هم ذا الشير هذه بيحطوها. قال الله مصلى الله يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا قالوا كان كان الاماء الامام ما بيتغطوا من الحجاب ولا ما مرن بالحجاب الامام الامام ما هي مطلوبة ما عليها لناتكيب ما هي مثل المرأة الحضر فكان كما خرجوا قالوا ذاك اليوم ما كان معهم ما كان حمامات في البيت كما أشتري مزارع خريج لا بخريج بين المزارع ولا بين فال يعني بين فالبر كذا يدخل يسروا المكان كذا حاجة فيه ها قال كان اللي بيجوا في مرضان وكذا منهم بيتعرضوا للنساء لل لها كثير يتعرضوا الأخير. عادة بيتعرضوا للنساء وما بي... للإماء ما بيتعرضوا لل, لل... للحرائر لا للحرائر بيجي بيجي لها حرمة زيادة وما بيسكتوا لها ما بيسكتوا لها بيجي مشاكل وذيك وديك... بيجي يعني ما بيجي لها حرمة بالأمة ما بيجي لها اهتمام ما بلاه بنت... ما, هي... ما يعني بلا مبلوك ما بيجي تعبر عن شرفه مثل عن جهيه بنتهوله ولما ما حتى ضعي أمام بها العظيم تمام ما نفسه لكن الشيء كان به ناس مرضى بيتعرضوا لل... للإماء ورجع بعض مرة يتعرضوا للحرائر بيقدرونهم إماء ما بيدرون فقال الله كونوا يغطوا يتغطوا الجلم بينهم يتميزوا من الإماء النساء للحرائر يتغطوا ويغطوا جههم وال... يعني لاجهم مثل الإماء فهذا يجب عليهم الإثمان بهم ينططوا إثمان بهم ينططوا يعني صار نور في نسبة هذا الأمر سابر؟ لا ما هو سابر ما بلحني استمرت بيك لا لا ما هو سابر ما بلل أنه يشتيقون لهم أنتوا تلاحظوا أنه أنه يجي مشكلة بسبب يعني أنه يتعبرضوا للإمام فأنتوا المفروض يعني أنكم تتلج له من هذا الأمر هو غلط بص. ما معنى أنه يجيون سابر نعم، هم قلنا ما ضاول لكن ما معنى إن فرح. يعني كانوا حين قالوا لي ما كان إلا لا، إلا هم يعني، ما ويكونوا يقشلوا ويقولوا لما ما من هذا حين أحين قال, قال إذا كانوا تغطّوا فالحلائر قلتا يتغطّوا أعلى <تصفيق> الأقل يكونوا يعرفون ما من حرة. ولا يتعرضوا لها فالذا قال ذلك أدنى ذلك أدنى يعني أقرب أن يعرفنا أقرب إلى أن يُعرفوا يُعرفونها حرة هي مغطّى فلا يؤذين ولا يؤذونها لان المن امامها ما بتغطى هذه وحده وبعضهم بيسر تفسير ثاني وتفسير جمل قال يعني حين قال إذا هي قال كنت احتجب دي يعرف اسهل يعني لأنهم بيدروا انها عفيفه كما به وحده بيعرفوا انها عفيفه وما ما بيلاحظوها ولا بيشاوروها فان كما به وحده ما بده متبرجه بيوم بيتابعوها ولو هي تشكي عفيفة عفيفه ورايها بتبرج وتزين وذا بيقولها أنها ما هي بالسبيت الله هي تشتيا المعصية، فقال يأرفون المؤمنات ما هي ماش حار المعصية، هذا تفسير داني ذلك أدنى يعني إذا فنحن تغطوا بيأرفونها عفيفة ما هي حار يعني ما هي حار المعصية، ما عزم أيه، ما فيهم طمع ولا هم لهذيلها، لكن المرأة هذه تهتك وتحاول تزين وتظهر زينتها وت وما تغطى قال ب بي بيحيرها بيقول هذه المرأة ما هي حقتها. يعني هي حقت يعني يعني غو جاني فدي في مرض بيقول يتابعها هذا زجاج لما ذي بدهم لا يتعرضوا لأذا ولا أحد يقول لهم شيء من النساء إنها تستتر هذا كلام جميل ولا ذكرنا الماء ما بلا لا ذلك أذن ما بلن نتكلم وخل قصة كذا مفسرها أكثر من فسيل وليه قال ذلك أذن يعني أعرفني ذلك أقرب إلى أن أعرف أعرفهن المؤمنات والمطاهرات فما يتابعن يعني كما رأيه مره مغطيه محتشمه هذا ما عبيه فكروه ما والله إذا رأيها فيها أغنب فيها بتزين بكذا وعطورات وكذا بيقول هذا المره له بالدول الواحد فصل فقال إذن, إذن ذلك أدنى أن يكونوا مستثيرات ومحجبات أدنى أن يقرب إلى أن يعرف أنها مؤمنة فلا يؤذين فلا يتعرضوا للأذى ولا يجيلهم شغلة وكان الله غفورا رحيما إذا قد حصل من واحد شيء يسفرنا الإنسان يرجع إلى الله والله غفور رحيم يعني بيسبره تحب تفرد لكن فإذا قد حصل لا يقول هذا خلاص فإنه يرجع إلى ربي والله با يغفره لئن لم ينسه المنافقون والذين في قلوبهم مرضا المرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا المنافقين كانوا يتعرضوا ويسببوا مشاكل المنافقين، والذي في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه انهم المنافقين بيدوروا اي مشكله تخرب في الدين هذا منافق قصتهم الدين اي حاجه ينكدوا على الدين ولا يخربوا في الدين ولا في كشري معين ولا في رسول الله ولا في امر رسول الله ولا اي حاجه تخرب في الدين هذا منافق والذي في قلوبهم مرض بيجي لهم يعني تشكيكات احيانا في بعض الاشياء ولا ما يعجبهم بعض الاشياء والمرجف هنا في المدينة ماذا واضح؟ قال المرجف في المدينة يعني لي بيجي أخبار خوف الناس ترجف بقصد أنه يعني يخوف الناس يثبط الناس لا يقاتلوا ولا يجاهدوا يخوفهم يعني بيقولوا مثلا, مثلاً يكبروا مثلا جابهم معارك خارج المدينة يقولوا قد انهدموا المسلمين ويوهدلوهم وكذا يعني يخوفوا أي واحد لا يشارك الحرب. ويحاولون إنهم يه يثبتهم ويعني وي وهم من أن ننزل أن سلطان الدين لا هو شيء فذالذي قال أذيب وذيب يعني بيثير مشاكل ويعني وي هب أخبار أخبار كاذبة ل الناس إيه يتحطم ومعناه وياهم يتحطم وينتسر الكل خلاص مع الجهاز مسواه شيء مع بلا كل واحد يبشر في يذون فجاء هذا المركب هنا في المدينة الارجاع يعني في فالو... كأنه قال أذيب يسكي في الحروب بي يعني بيقولوا دحين إعلامية فيها حملات إعلامية يخو يعني يقولوا الناس ولا كذا هذا مود الناس والله كذا أو والمقاتلين يعني يخبرون أن كذا هذا مودن تها أمرهم لأن الناس تحطموا ويبطلوا وذا بتأثر في كثير من الناس كثير من الناس بتأثر وترك القثار يعني مع للبعض ما بيجوا في كثير ما بيجوا في قوة حتى اللي ضحي للبنفسة لكن إذا جههم في يعني شيء من الناس بعكم حين جبده دارين مقدما من هذين كثير يعني ما عزم رابط فقال بيتأثر وبكثير من الناس بيتأثر بهذا إشي هذا وأحيانا يقولوا ما ويجي مشاكل ويجي فوضى ويجي خراب ويجي يعني لا, لا. فقال ذر المرجفين قال إذا ما بطلوا منشغلهم ذا كلهم المنافذين عن في في إذا ما شاركوا عملهم ذا تخريبهم والماذي في كلهم مرض والمرجفين في المدينة إذا ما بطلوا قال لا نقر ينكبهم يعني من أحيان قربعا نحارشك عليهم نحارشك ونسلطك عليهم تفتلت فيهم يعني ونكّل بهم قال إلى حد قال له نقرأ بهم تفتلت فيهم ثم لا يجاورونك فيها إلا أكا يعني يسلطك عليهم تنتقم منهم لما حد منهم أي ما عد يشترو يتحملوا يقعدوا فيها عندك في المدينة ثم لا يجاورونك فيها إلا دليل ما عيدوا لا دليل بس الأذين يشترون يلف ويدوانه ويحنوا قال هذا ما عبدهم يبطلوا شغلهم ذا. كل واحد في المنافق ذا ما بطل عمله ولا الذي في قلوبه مرض ولا الذي بيرجفه في المدينة ذا ما بطلوا من العمال التخريبية فالمجتمع فبقوا نسلطك عليهم وبقى يلهم تشريد ويجي لهم تعذيب ويجي لهم إهانة ويجي لهم طرد قال يعني حتى بقى يهانة حتى أنهم يضطروا يغربوا يعني ولا يجي لهم طرد على تشريد لا, لا, لا كان لا كانوا النبي عليهم بقى, عادفهم بقى عادفهم لما حتى ما يصيروا يتحملوا لا ما مطلوب لي بالنفقة. لا المنافق يعني ما ما ما مكتنع بالدين مرة. المنافق ما بلا دخل كذي يعني بلس بقشمة. واللي في قلبه مرض هو بده عند النبي لكن بيلت شك في فات أذناه وتراعي. ما في إيمان قوم. إيمانه ضعيف اللي في قلبه مرض. يعني إلا يقول ان النبي هذا نبي الله رسوله لكن ادناه وقلب ما يوجد إيمان قوي يعني في أشياء يعترب عليها وإذا جاء حاجة قلب على ما هو صدق واقتلب لا يوجد إيمان قوي فيه في الذي في قلبها مرض وذلك من البداية لا يدخل باللسان فقط والله هو لو جاء لأي فرصة لأنه يقوم عليهم والمرجفون بس وإن المسلم من نفسه أي ذلك يجعب الأخبار ويرويوا الأخبار كاذبة قال إذن قال ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا قال إذا سوى كذا ما بطلوا يصل... نسلطك عليهم يعني إننا إنك بات إيش باتهم تجمّنهم نؤمرك معنا الحين قال لنغرية النجم يعني باتهم نؤمرك انك إيش تعاجبوا ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما قال وإذا سلطت عليهم ما عادهم جاورين لك يعني ما الجهدين تحملوا باتهم ما عادهم قاعدين لا قليل وينتجروا وكذلك لا يجاورونك الا قليلا والا ملعونين كان ذلك لا يجاورونك الا قليلا إلا يعني والا ملعونين قال علفا داخل في الاستثناء أو حال داخل في الاستثناء يعني لا الا ولا إلا وهم ملعونين قليلا هؤلاء ملعونين فقل يعني الا ملعونين جمعنا. لا إلا والا ملعونين وهم ملعونين ما أين ما قال وين ما اخذ اينما وجده واخذوا وقته قال وين وجدوا فيش اللوم وكثره برجع اذا ما اي برجع لين يشال معنى وجده وجدوا بتمكن لا ففدفته يعني ظفرت به ما معناها فدفته يعني وين المراد اينما فدفه يعني اينما وجدوا وتمكنوا منهم كل فاجتهم يعني ذا رايتهم متمكنتهم ما جمع المعنى يا نحن تقول إذا رأيته وتمكنت منه بيقولوا عبر عن هذا العبارة بقوله إيش إذا شاكفته لا لا مهارب إذا قدوا هذا إذا أين ذو الذي على الفساد في المجتمع قال برجع إذا ما بدهم يبطلوا بأن صلط النبي عليهم ما يستروا يقدون لا دليل ولا يستروا يقدون لهم العونين ومطاردين وإلا حقوم وإنما وجدهم وتمكنوا منهم بأي قتلهم أبو أن كان همو زي يا كلها قلت لها يعني, يعني اذي تظهروا منه ذلك فعل باج عرض هذا الكلم ربما بيجيهم مخفير لكن بايبين فلا قال اذي بينشر الاشياء عاية بيسوي كذا اذي بيخرب اذي قال باجي لهذا الخدم قالوا يقولنا ثقفوا اذا اينما وجدوا وتمكنوا منهم جامعنا اخذوا وبكلوا ثلثيلة يعني ما حدهم ايه باجي لهم اجاب صالب ندو كلامه الظاهر بارا أينما توقفوا قدوم متعلق بكلام الآخر أخذوه يعني بيوم خذوه وينما رأيهم بيوم يأخذوهم ويدخلهم تكذيل وينما لقيهم وتمكنوا منهم سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل قال هذا سنة الله في الأمام المذكورة لا بيقول قد قال باقيل إيه قال نغري النكال بالجسم انه لا ما بده يبطلوا نحن يعني كان النبي تقوم عليهم وتسلط عليهم وتذكر بهم الى حد ان معي يسرو قدو الا قليل وجملاعين مطرودين وين ما لقيتهم قتلتههم باهدتهم قال هكذا سنة الله التنكير بهم وهذا في بالنسبه للاولين اللي بيخربوا في المجتمعات يعني حتى في المجتمعات المسلمه في المجتمعات المسلمه اللي بيخربوا فيها سواء بسم النفاق ولا المرض ولا اريد الله الذين خلموا من هكذا المهم ينكل بهم حتى يفروا ولا يقتلوا. يعني عاده الله لا عاده الله هكذا عادة يعني هكذا هذا ما حصل ما كان يحصل في <تصفيق> <تصفيق> لا لا يحصل لا, لا إنه بيحصل. بيحصل هذا الفعل انه يتنكل بهم كذا وانت ما بدهم باجي مثل ما جاءوا بعنا مرة كتسوين في المكان بيحصل الأول. لا سنة الله إن بيجمعنا. سنة الله هذا التأكيد مهم. سبحان الله. يقول زينبلا السنة يعني الشيء اللي بتكرر عادة، الشيء المعتاد. هذا معتاد إنه يجي لهم كذا، إنه يجي لهم عقوبة هذي بيخربوه يخربوا وينشروا الفساد. سنة الله في الذين عليهم بيقول السنة هي المعتاد اللي قد تكرر كثير. سنة الله في الأول يعني عادة في الأول نمها كذا. إيه اتهول اتهول. ما هو كذا من الناس أو كذا الناس لا بريجاي بطله ما في سنة الله الذي من قبل ما الله في الذين من قبل ولن تجد الله يعني سنة الله هي إنه بجي ابو صارمة وما يمتغير هذا السنة يعني إذا الحين باي باي تدرون هنا باي تسامع وحرار إنها باي تسامر ولن تجي الله يسبي له ولا احد أحد باي يستر يرفع إيه. إيه. يعني هذا تهديد لهم يخبر لهم هذا أمر ما هو يعني أمر ما فيه نقاش هذا عاده الله في الأمم السابقة فإن تبوي إذا ما بدكم بيحصل معكم مثل ما حصل مع السابقين يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريكا لان الساعه ستكون قريبة قال بيسألوه عن الساعه يعني القيامة واحنا قال يقول إنما علمه عند الله ما أحد يبديه وإحنا بقيت ولا كيف واحنا بدي لله بالتحديد إنما علمه عند الله حاضر ما بحد لا بشر ولا نبي ولا رسول ولا ملك ولا أحد ما بلا الله وما يدرسها وانت مش درس هذا أمر خاص بالله ورجى قال لا لساعة تكون قريبة وربما ساعة قريب يعني ما ما أخبر الله قال ألها وقد كاد قد يقرب حينه يقول كذا يعني إنها بيجي قريبة قريبة تحصل ها طبعا لا يجي يقول واحدها كه قريب داخل يعني حين ذا القرآن يقولنا أكثر من 1400 وأربعمائة ما وين وين الغض؟ يعني بيسبر القرب ولا ما هو يعني بقى يدخل فالقرب يجيلي حين جوا الأمر خطير الى على عجل يعني حين جوا فيه دمار العالم كله وجوا فيه التحول إلى جنة ونار يعني أمر ما اصعب منه ما أشد منه وإذا الأمر شديد وأمر كذا حين يقلوا قرب يعني لو ما بلا يعني على الوقت حقه لو ما بلا يعني قليل منه لو عبا يبقى آلف سهل القرب قال فهذا إذا حين الاجرام السماويه السماوية الكبيرة يقول اقتربت الشمس منها ما معنى اقتربت نقول هنا يا بيقول اقتربت يعني لم لا قليل عن مسارها فهنا يعني التعبير بالقرب فيش ان الناس ينتبهوا يعني يعني لا ينتظروا انها يدرى كيف تتحصل لا لا تحصل, لعلها تحصل. بسرعه بسرعة لا لا ساعات تكونوا قريبا في في عده لا ولا يبصروا وحيني ما وحينة ما جاءت أحد يدري لكن كل واحد يتوقعها قريبه الواحد نحسب المدة من لا مدهن. مدهن لا وما لا لا لا لا لا لكن احنا حين بلغنا الحين قريب لكم يعني خمسين سنة خمسين سنة تكون أدافارية ساعة ساعة ساعة لا. ما لنا قمزيت ما قال مثلاً إذا عندك إذا يقول ما موتهم. لكن الحين يقول نفس الأيام كل الناس ضايعوا كل ما ما ما. بعدين كم ما بلفحنا ما يموت ولا الزمن بعد ما يموت. ما ما عزم. صح. عزم يرجع الزمن حقيقي بيقولوا ما هو وقد استواجعوا لدبع على أرضها لكن إذا مسر ما هو أن أمر آثي حاله يقولوا أنه آثين قريب نعم قريب لكنه عاد يقولون خطر خطر كبير لو ما بالله يتقرب يعني قليلة خلاص خذوها يعني أن الناس يأخذوا حذرهم ويستعدوا له ويجروا يعني بيقولوا قريب ولو هو بعيد هذا بعيد ولو ما قدو عندك قال الله لعن الكافرين لهم سعيرا يعني ينتظرها قريب والله تاكد ان الله يتجاهد للكافرين سعيرا يعني نار شديده الحراره خالدين فيها ابدا يعني بيتخلدوا وراهم خارجين منها ولم يعني امام خارجين منها لا يجدون وليا ولا نصيرا ما حد ينفعهم ولا حد ينصرهم ولا حد يحميهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول قالها قال لها إنه ما يرضى ولا بيمتثلوا و يخربوا و يمحقوا و يكذبوا لكن حين رجع قال يبدوا في جهنم قال حين رجع بيجوهم بقلب وجه على النار كل مرة على صالح برجع يقول يا ليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسول هم بقلب وجه على النار كل مرة يحطوا شق من وجه على النار و هكذا يا قال ذلك رجع برجع يدري فبيعرفوا قال بيجايوا يتغويوا يا ليتنا الله واطعنا الرسول يعني لان ما رايو معك بشي نافع ما بشي إلا العمل فقالوا يا الله واطعنا رسوله وما قال بيسحبونا في النار على وجوههم كان بدهم يسحبوا واحد واحد على وجهه وجوهه كباكه من جمر وكذا وكل ما كل طبع كذا وجاء ورجعت وجهه كذا كذا ويا له وجاء ثاني مندشق وغسل بكذا وجاءه بشغل بوجه كذا وكذا من يعني من اللي في الطريق اللي في ال ال الأرض واحد يبهد الحين قماه وحجر بسحبه واحد وبسرعة يطبخ ولفح بالرأس وطبخ ب كذا وجاء جال ضرب الثاني وضرب على وجه الثاني ما برضو كلها كل كلها نار وكلها وكل تألم قال ها هالحين برجع يلاهم ذي شار برجع يقولوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول بالله يعني موقف ما عاد أشد من أراجع هذا واحد يتخير. قال ها برجع يدرو يقولوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول لأن المعد ما عد من من ما ما بشيء بعند فهم إلا الطاع. فقولنا نحنا سبناك هذا الشيء مثل هذا الأمر. وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلوا فاضلونا سبيله قال برجع يتعذروا يقولوا يا الله اطعنا سادتنا قال السادة يعني اللي بهم الاشراف مزعمين وكذا يعني, يعني اللي بهم يعني مزعم قبل الكرام وفي صفات النبي لكذا وساد قوم وكبراء قالوا بنجهو كبار من الناس ولا بهو قال هم مبلغ الاخبار والساده والعقال حقونا نتبع نعم يعطلونا السبيل خلونا يا خلونا نضل. يعني نظل عن سبيل الحق ما نتبع سبيل الحق سببهم يقولوا جلدنا لا لا كل العبيد لكن ما في لكن الكلام في العبيد كلهم بيرجعوا سيدي القوم <تصفيق> نعم هينقول سيد القام تمام سيد القام ما يشتم كل ما بيت هذا هذا يعني سيد <تصفيق> لا زعيم الزعيم من قبل الشرف ومن قبل الكرام ومن قبل في خصال دلفة الناس الى وال الكبار يعني كان عبم سلطة كان فقالوا برجاء تذرون احنا ما بلط عن السادة الكبار ولا ذا قالوا نندين بالطيب قالوا المشايخ المشايخ والكبار وذو أبونا كذا ربنا ما بلا بيقولوا كذا من حند عليهم ولا من دار المعدن هذا يعني جعلونا نظل وفي الواقع هم دارين المفروض انه لا يخلوا داري ما بلا بيجوا بهاف يعني نفس ما بلا بيه يعني يباهوا له باينفعه بايسوي ولا شيء وراء مسرحتهم مع الكبار ومع هذولا وقال يا هذا تابع لكنهم قد مغاضبين عليهم حتى ويقولون أي ربنا إنا وضعنا سادسنا ركوب راعنا فأضلنا الشديلة ربنا آتيم ضيفين من العذاب رجعيد أوهم على مشايخهم وكبارهم ربنا آتيم ضيفان يقول ان دار خليل في عليه هم السبب في أي في إن إحنا عصينا الله هذا كله بعد ما يروى جهنم ويرى العذاب ربنا آتيم ضيفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا عفان يعني يجي العذاب بدل ما يجي له عذابه ها عذاب العذاب مرتين قال يجي لهم دوله يعني جاي مهندس غبي ضحك عليه يا الله وهذه ام اذيها سبب يفضح عليه ما هو يجي له العذاب مرتين ما هو ما بالله يعني ذا ما ادى فيها لله في, في الواقع اللي غاضب عليها قد الغضب <تصفيق> هو متغاضب عليه غضب شديد لانه وصله يعني ندم ندم شديد ربنا عز مبافين من العذاب والعنهم لعنة كثيرة. ما هو أنهم ظالمون. هو بيجي العذاب ما هو نافع فيه ما هو نافع يحتاج عذاب ما بلا شيء بيقول لك ما عاد هنا في لك. الذي كان الذي كان بت بتقول إنما ذي بي نحن بالتاب إمل مشايخ والكبار والزعماء ما عاد منافع لك. يذهب على ضلال. ما عاد منافع لك وودهوبة. ما ربي لا تتبع أي واحد في معصية ربي. ما بالأبرجات تحسسها البرجات فين الدم البرجات تقول يا ربيت والله ضعت ربي وبس. ورجعت تقول كل... ورجعت تتحانك حتى عليهم قال تلع... تلعنهم عليهم ربي آه... عليهم قال ربنا عذبنا من عذاب ولعنهم لعنة كثيرة كثير يعني ك... يعني يعني طرد من طرد كثير ولا كبير يعني قوية لا مثلين تقول طرد كبير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراهم الله مما قالوا وكان عند الله وجهها يعني لكن إذا رسول الله ويؤذى مثل ويجيهم مثل هذا موسى كان بيؤذى موسى ولكن والله كان بيبره يعني وانتو ذا آذيت رسول الله ولا تكلمت بره لا تتبروا مثل أتقعوا مثل ما كان بيؤذى موسى قالوا بعضهم ربما يجيهم مثل قال قصة ايش كارون ويجب تذكروا أن كارون كان قري مع أموال كثيرة ورجع دعاء بقي من أبغايا يعني جاني معرض عليها مبلغ من المال كبير ويتشتري على على موسى تقول أنها أنها يفعل معها ألف وفي مجمع الناس تقول قال ذار من موسى بي يعذبهم ما هو الناس ما المعاصي وذا الموصول بالذناب نفع شاه ويا قالت ورجع قالوا, قالوا انها قالت وانت عليك المفروض انها تقول كذا وانت له النبي هو منكر عليه وتقول اذا قال ايه وتقول هالج ليش فعلم قالوا تقول كذا امام الناس الجلهات ايش شوهو شوه سمعته عند الناس ورجع الله اين ابتلب يعني قامت اباهر اي ذاته ومدريشية من يعني ان الله تدخل وجاء في ذائه اظهار البراء وقالت انهم عرضوا عليها مال وانها تسوي كذا فالله ما سمح بالله حاولوا ان يؤذوا موسى والله ما سمح بهذا وبرعها يعني قالت نكذب ونمغراني بالمرض فضحتم في شيء يقول انتم ذا حاولتم تفتروا على رسول الله اي فريه لا فيها بها الله وبايبرع الله رسوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذنوا موسى اللهم قالوا وكان عند الله وجهها كان موسى عند الله وجهها يعني له مكانة عند ربي وبه الثن ما بيحله كذا برا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله يعني خافوا ربي ولا كنت كلام جوف الباطل اتهام للناس ولا يعني الناس ولا لا تقول الله قول سديد قول ها اجل يعني ب... يعني لا يقل... يقول اجل لا يقول اجل لا يقول اجل لا يعني لا يعني لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا لا يقول قال يا لا الذين لا يقول لا يقول لا يعني الكلام الكلام مهم و... يقول لا فالكلام قد يخرب على الإنسان حياته وأعماله كله، وقد ينفعه ويصلح حياته وكله فقال قوله قولا سديد يعني قال إيهه حق إيهه عدل إيهه مصاب إذا سويده كذا قال, قال نصلح لكم أعمالكم فإصلح الله لكم أعمالكم إذا انتباكم تراع الصدق والإصابة الحق والعدل العدل فالله فإصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم مثل أعمالكم بيسبر أعمالكم كلها تنجحوا في أعمالكم كلها في الدنيا وفي الآخرة أعمل حتى أعمال في الدنيا بيصلحها الله ويجيلها يعني قال يصبح دينكم ودنياكم إذاً ب역 افتقيتوا لله وخفتهم من ربي وما بيقول الله بالقول الصدق والقول العدل يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله هو يفعل الله ويسفق هذا هو طبعاً طاهل الله وذي طع الله ورسوله فقد فاذ عفوضاً عظيم انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلما جهولا قالوا هنا فيها قال هنا في هذا تفسيرين قال انا عرضنا الامانه يعني الامانه هي التكليف التكليف بالواجبات هذا شريعه التكليف ان الانسان يترك اشياء ويعني ويفعل اشياء هذا قال هذا المرح هي ثقيله ثقيلة تشتين الإنسان يهتم بها يشتين الإنسان يهتم بها ولا يتهاون فيها قال لأنه قد عرضنا يعني لو عرضت على السماوات والأرض ما من الضر تحملها قالوا لنا بسرع حين يقول لك هذا باقي يقول لك فعل كذا وتركوا هذه الأشياء وتركوا هذه الأشياء وإذا ما فعلتوا باقي عذاب شديد وباقي كذا وبيجهنم من هذا يبقى تنافسي يسوي كذا قال هذا مهم ثقيلة جور يشتغل أن الإنسان يهتم بهاوي وينتبه الهاوي في فيهاوي يعني يحاول بالجهد في النجاح فيها قال أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا. ما بلاش يقول الناس هذا كله قالوا إن التصوير معنا أنه صعب هذا الأمر ولو ما بشي قد عرض ما بشي ان الله عرض الأمان على يعني ان الله قال للسماوات والأرض والجبال نجد بها يكلفهم ورجع قالوا لا ما احنا راضين ما بلاك تصوير لأن الناس يعني قال هكذا عادت العرب بصور الأشياء المستحيلة ولا يعني كانت قصد يعني انه يعني يشتيرها ويقول لنا انها الصورة صعبة يعني ان الأمانة نها ذكيلة بحيث انها ما ما مرغز بهالأرض قالنا عادت العرب كذا في كلامهم يعبرهم لها التعبيرات ما هو ضروري انه يجوا على ضل امانة وقال لهم انتو باتتسوى وكذا ويقعوا قالوا لا انه بيصبر هذا الكلام من غير يجوا محاولة ولا محاولة ولا شيء قال مثل قال حنديو قال مثلا انت ما في واحد جوع في قلوب يابو يصور الجوع قال قال قال ذاك بيصور البطن الناقة او شو قال اذ قالت الانساء للبطن الحدي الانزاع قال الحبل قال الحبل جه مربوط وتقول للبطن لحقها يعني قدو البطن كله قدو ضامر. مشدود البطن. للبطن الحقها. يعني ما هذا العرب ما بشي يعني بتقول للبطن يعني ما يعني كما الحين بيقولوا كال يعني قال ما قال جيك قال بطنه جيك مثلا بيقولوا كذا ما بيقول شي ولا بيجابر لكن كذا يعني في كلام الناس في اشتي هذا الشيء يعني في المرادة يعني انها اكتفى ولما يقولها تصور انه قال وانها بيخاب بيجابر فهنا يشتي ان هذا الامر صعب بس ما من تحملك السماوات الاغناء من تقول كذا والله في الواقع ما بشي لا كلام ولا محاوره ولا عب هذا تفسير لكن الإنسان قال تحمل هذا الأمر وإيش قال على, على سماوة الأرض والجبال فعبين أن يحملنها وإشفقنا منها خافوا وحملها الإنسان الإنسان تحملها وإنه كان ضلوم من جهولا يعني ولكن إيش كان ضلوم وفيه عدم وعدم مبالاه يعني إيش وجهالك شديدة هذا تفسير وبعضهم فتر تفسير آخر هو قال عرضنا الأمانة على السماوات يعني قلنا يعني أمرنا السماوات بأمر لازم وهو ان تتكون وتكونت وأنت تتحول الى التحولات هذه وتحولت يعني كل أمر للسماوات له يعني كل ما أردنا شيء في السماوات حصل وهذا الأمر على وامر يعني هذه الإرادة يعني لا يريد الله شيء ينقاد السماوات والارض ساعتين قال هذا ما الذي قال السماوات والارض قبل يعني, يعني أراد الله ان توجد السماوات والارض عبر ان قال, قال السماوات والارض كل كل الكون الله الفلك وحركات الحركات الكواكب والشمس والاجمار كلها كلها منتظره الامر الله ما بيخالفوا امر الله فيه في كل المخلوقات هذه بتنتظر امر الله يعني ارى اراد الله شيء بيحصل لكن الانسان بيقول له يعني بيقول له الله يعني لله اختيار يعني الله اختيار وقال شيء الله اريد كذا والانسان ما بيرضى ما بيرضى فالسماوات يعني, يعني أطاعة والإنسان ما رضيتك يطيق لأن الله جعل اختيار أختيار فقال même فقال إنه عرضنا أمان algérienne السماوات والأرض فالامانه هي معنى الطاعة وليس كسماها أمانة قال لأنها لازمها ما هو الطاعة حين يجب علينا يجب جب لازم والأمانة بتجي لازمة كانوا شابهوا في هذا المعنى سما الأمانة سما الطاعة أمانة لأنهم بجاءوا على كل كلهم لازمة. مالك اطاع لازم تفعلها والامانه لازم تديها تديها فالمراد بالامانه يعني طاعه الله فأمرنا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين عن يحملناها قال ما رضي يحملها لك مش معنى ما رضي ما يحملها ما رض يحملها, يحملها في دمهم ادوها ادوها يعني اطاع لن يحملنا يا قال ذا اذا عندك الواحد امانه وتحمل أنت أمانة ما رضيت تسددها تد هذا قال ما رضي تديه فالأمانة تحملها فين مثلا يعني ها ما أن يحملوها يعني سلموها معناها اذا إنقذوا أبينا نحملها أن يعني إنقذوا وأشفقنا منها ووحمر هذا لكن الإنسان ما تحملها فين مثلا ما نفذها يعني كأنها أمانة في المثل. قال ما الإنسان ما إيه الغربي ها إن الإنسان إيش قلنا يعني الغربي يذهبهم على يعني عصاه فحمل وحملها الإنسان يعني ما ما حجم إذا المرض بحمل الأمانة عدم تزام وتسليم الأمانة هذا يعني الطاعة إذا تسليم مال الأمانة هو الطاعة وتحمل الأمانة عدم تسليمها هو الآشي المعصية إذا أبين أن يحملها يعني أبغى أن يخلوها عندهم بل سلموها واش منها هو رابون مخلاه عندهم وما ينذرف يعني ان امتثلوا اوامر الله سر كل شيء بيو على ما اراده الله ولكن من الانسان حملها يعني ما رض يسلمها انه كانظر من جههنا الحين ما يمتثل اوامر الله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ها لا تشوف باهبر وكانه لا مناسبه لكن ذاك الاول كان كسر عيننا لو كعضوا من ذا والله مش ما ذاك يعني كان نتحمل الامر جاء والمفروض لا يغامر فيه هنا بلا يصور يعني في تفرط لا الله ويلتزم ما ها ها ها ها ليه جعل الله الأمانة للإنسان الله إذن عرض الأمانة جعلها للإنسان الطاعة يعني التكليف قلنا لكم الأمانة هي التكليف التكليف بواجبات وترك محرمات رجل ايش؟ جل جل يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يعني هنا بيقولوا لا مرأش العاجبة يعني والنتيجة إن الله بيعذب هذا الذي أشب هذا الظلم إلا, إلا هذا الكلام عرضنا يعني حملنا الانسان الامانه فعصى رجليه قال والنتيجه ان رجع تعذب النبي با يعذب يقولون لا من العجب ما هي في التعذيب قال يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله اذا اذا كان الله كلف الانسان وعصى رجله ليه يتعذب يقول ليه يتعذب يعني والنتيجة ان با تعذب المنافقون والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين قالوا عادة التوبة للمعصية قالوا أن يتوب الله على المؤمنين ومنهم فيها ايضا من التعذيب له عادلنا التعذيب للعافي حين جبهنات تقرهم رب الجنه وذا هو عذاب شديد حين جبهنات أنعم عليهم ربي نعمهم في أحسن مكان باجي فيه, فيه. قلضوا قالوا ما بعد ولكن هذا هو موضوع من هذا الموضوع هذا من هذا ويتوب الله على من هذا وكان الله هذا ما. الموضوع من وفي هذا الموضوع تنبيه هذا هذا ما من ما هي مشيحين؟ ما هي مشيحين اللي يحصل هذا الأمر يعذب الله ويتب. يعني هو اللي يتوب أنا من لا ما الله سبحانه وتعالى. يعني الله يعني يعني يقبل. يعني يقبل يتب يعني يقبل ما أظ إن, أن كان ظل من جهلة وإذا كان ظل من جهلة في الأخير. نعم إلهنا.